أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج صفحة ثلاثمائة وثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن دلزلة الشاعة شيء عظيم لما ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت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 من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يغن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم علمنا ما جهلنا ولكنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين في الدرس السابق في لا السابقه النقاش كثر ويضيع الفائده على اكثر من المستمعين المفروض اذا به النقاش تسال تاخر بعد, بعد المحاضره ان المحاضره يعني هذا الدرس عام للناس يمن ذا بالإشكالات والله يجب يسبر بعض بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلدلة الساعة شيء عظيم الله ينبهنا بي بيقول يا أيها الناس انتبهوا اتقوا الله خافوا الله اعملوا ما أمر الله تقوا الله هكذا كيف نتقيه نتقيه نتقيه عذابه بأن نمتذل ما أمر به ونترك ما نعانه هذا الامتثال. في هاد خو ننبهنا أنتبهوا قال إن جل في الساعة في شيء عظيم نفس الأهوال الذي قبل يوم القيامة قال هذا شيء عظيم ما ي يعني شيء يعني عظيم ما يهذاكم تحملوه ففي هذا إذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي أن يستعد الآن قبل أن يحصل هذا الموقف وفي أيضا إشارة إلى أننا إن الإنسان إذا تغلّى فإن يسلم من هذه الأهوال فهم الآية إن الإنسان إذا تج الله يسلم من خوف أشي من أهول أهوال من أهوال يعني القيامة وهو ما يحدث قبل أن تقوم القيامة قال شيء عظيم يعني شيء ما يمكن تتخيله يعني شيء صعب فيكون صعب إذن حاول تج الله لكي لا يعني أشي لكي لا بهذه الأهوال إذن المؤمن عندما يتج الله لن أشي لن يتضرر بأهوال يوم القيامة بل كما قلنا سينبه سي إلى أنه قد أش قد حان وعد يعني ال ال ال الوعد له وأنه سيأتي إلى خير. يوم ترونها قال إن زلزله الشاعة شيء عظيم إذن هنا بيقولوا زلزله الساعة يعني حين زلزل الأرض والسماوات لكن بيقولوا ما هو ال في الواقع زلزله يعني برجي كما قد القيامة كما قد القيامة برجعجي ك يعني كارثة كبيرة سريعة قالوا يعني إلى الله قال يوم الأرض والسماوات فدك كذا دكة واحدة كأنه برجع يدكها الله كلها دكة واحدة يعني ما فيها أهوال ولا يعني لأنها كأنها خاطفة دكة واحدة بسرعة بيجبر الله يحولها كلها السماوات والأرض قالوا هذه ربما من مقدمات قبل قبل قبل أن تقوم الرقيامة من أهوال الزدرة حتى بيقولوا إن, إن المراد المرض إن أهوا في الساعة شيء الأهوال نفسها شيء عظيم يعني ال الأهوال دي يعني ذي تسبقر زدرة وقت الزدرة قالوا ما عاد بشي ذا ما عاد بشي إن الإنسان يرى الناس سكارا وماهم سكارا ولا تراك ذا ولا تزال كل مربعات العمر ذات لأنها قال بي كلها بكل يدك الله في السماوات والأرض كلها دكة واحدة وينتهي كل شيء يعني ما يعني بينت هالإنسان ينتهي كل شيء إذن المراد الأهوال التي قبلها، شنو بعضهم بيضطر بعضهم بيقول ما بل... بعضهم بيقول لا عش الناس إنهم أهوال عظيم حتى بعضهم على الفرق. بعضهم على حين قال يوم ترونها يعني حين ترى حين ترى والأهوال... القيام... يعني أهوال هذه تسبق ترونها... إذا يوم ترونها, ترونها يوم ترون هذه يوم هذه أو يعني ما يسبق الذل عندما عندما ترون ذلك تذهل كل مرضاعة عن ما أرضعت. حين تروا أهوال يوم القيامة يعني التي تسبق القيامة تذهل كل مرضاعة عن ما أرضعت. يعني كل بيدحير الناس حتى المرضعة هذه تجيب تهتم برضيعها تهتم برضيعها تمام بالك ما عنها خلاص ما بت... ما بت... ما بت... يعني بتنسى ما ب بت... ما بتهتم بولاعتها في وادك تنساه تماما. ترونها إيه يعني إيه تذهلوا, تذهلوا لا إيه إلا يوم ترونها نعم في يوم ترون الزلزال تذهلوا كل مرضيعة نعم إذا في هذا اليوم قال تجوز زلزالة الساعة فإنه في هذا اليوم يوم ترونها يعني ترون زلزالة الساعه يوم ترونها وش بيجي في هذا اليوم قال تذهلوا كل مرضيعة إذا تذهلوا في هذا اليوم كل مرضيعة عما ما أرضعت يعني كل امراه ترضع ابنها ما عدت تنتبه لها أفلا تنسى تذهل عنه يعني من شدة الموقف يعني موقف يعني موقف عظيم وصعب وشديد لحد أنها ما معت ما عدت ترشي خائفة من هذا الأمر تذهل وكل مرضيعة أما أرضع تذهل عن رضيعها وهذا يعني كأنها بلنا مثال للشيء مثلا الأم بتهتم كما جاء خطر ولا شيء بتهتم بابنها تقوم على ابنها إذا جاء مشكلة ولا خطر ولا لكن هنا ضربته ثاني ما عاد هم لابنها قالوا بعضهم قال حتى بيقول في الكشاف قال مرضع ما قال مربعه عاد المربعه يعني وقت الارضع فالفرق المربعه هذه بترضعه في نفس اللحظه والمرضع هذه بيعشانها هذه عاده ترضع ولو ما هي مرضعة في نفس الوقت قال هنا حتى في نفس وقت الارضاع بتذهل وتذهل الابناء ما يعني ايه تنضرب تذهل كل مرضع اما ارضعت كل مرضعة يعني ولا أحد أبى تبزاه لأنش يعني ما ما بلا واحد أبى في هذا ولا كل مرضع قالت هذا الأم ما رضعت ووضعوا كل ذاتي حمل حملها كل مراه حامل قال بس تبحم حملها من الخوف من الموقف يعني من ال الموقف قال تسقط فضعوا كل ذاتي حمل حملها وترنّا سكارا قال تراهم معهم يعني مع بيستروي تحكموا فيها في عالم يعني لأن السكران السكران هو اللي عبي يشرب خمره ويصير مثلا من يشرب الخمر لما يجوده ما عبي يسترني يتدوه مثلا مثلا النايم كذا ما عبي ما بيدري بيسوي بيصير ويطبخ يطبخ يعني يطبخ نار ويذم كذا قال الناس بيجودهن كذا بتران سكارى قالوا ما هم سكارى ما هم ان فقدوا عقولهم لكن ايش بحاجة كبيرة شده ثم ما عبي في بيجي ثاني يعني كما جاء حدث كبير وشدد التركيز له ما عاد يفكر واحد في اشياء ثانية شرك ما جاء موقف صعب موقف يعني يعني خطير او موقف مخيف بي يحاول واحد يهرب بينسى اشياء مهمة ويفعل تصرفات غريبة وما بيجي عاد يركز بيجي قدوه ما ايه فقال هم ما في هذا كل كل الناس فكرام كلهم ما عادهم تقول ما عاد ما هم يقولوا قبلي صرّوا تصرفات ما هي طبيعية ليش ما هم ما ما عاد العقل موجود لكن العقل كله والتركيز كله متوجه إلى هذه الأهوال شدة هذه الأهوال تشد الانتباه إذن هذا بيبين لك شدة هذه الأهوال إنها بس الانتباه الإنسان ما عايز له همشي ما عايز وشي يعني وش يربس قدي ما يخرج ما معشي وبعضا يخرج كذا ما عايز ذكر يعني خلاص نحن ما عادر عقله مفكر في, في هذا الأشياء أقول يعني إذا تراهم سكارا يعني فعنهم ما معهم أقول ولكن في الواقع ماهم عاد أقولهم موجودة لكن شدة الموقف هذا ذي شدة انتفاهم ما عاد يقدروا يفكروا في أمر آخر ولا إذا وماهم سكارا إذا ترى وترى الناس أنت بترى كل الناس قال كلهم. الناس تراهم كلهم الناس بترام كلهم ما عاد رأى واحد يوم تمسك متماسك ويصير يتحكم في على ويسيطر على نفسه وترنا سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد ما هو سكرى لكن عذاب الله كان شديد ما يستطيع الإنسان يتحمله باينتهي الانسان وجوهم له ليش مثل يعني مثل مثل المجنون مثل السكران افضل <تصفيق> لا هذا ما هو لا بالكافرين لأن الله قال اتقوا سروا زين الساعة ساعه شيء عظيم يعني اذا انتبه لقينا لنا الزلزال قال هذا أهوار شديدة وجهة الإنسان يتحملها إذاً عندما ما حين يقول لنا كذا يعلل خافوا وتحملوا عمل صالح لقينا لنا زلزال كذا يعني لأنه فإذا عملته إذا تقيتم الله سليمتم من هذه الأهوار المؤمن قال له لا يحزنهم الفزع الأكبر ما بيضر شيء ولا يعني ولا بل بالعكس يفرح بل بالعكس يفرح ولا يعني ما عندك جاي في خوف ولا قليل لأنه بيطمئن بيطمعن إلى الله ويطمعن ما هو جاء إلى يعني ما هو ذيل الشيء ولا هو ضار للشيء إذاً يخاف الإنسان ينتبه قبل وتحيز مع عذاب, عذاب الله وفضل النعم أيضا ذالحين لكن عذاب الله شديد ومن الناس قالها مع ذا دا... مع هذا الموقف مع يعني عندما يذكر الله هذه الأشياء وهذا يعني موقف و... يعني مهول وخيف ومع ذلك باجي ناس يجادل ما يبالي ولا ينفع فيه نهر بعد هذا بعد هذا الأمر بعد ما نقول له إنك كذا وبيجي كذا وتقول هل كل أمر ضعت أما أضعت وترى الناس كاف قال إيش ومن النأتي من يجادل في الله حد يجي يجادل ويناقش في ربي يعني وينكر وينكر ويدافع عن, عن آلها أخرى هذا قال يعني أمرهم غريب بعض الناس إنه يجي في مثل هذا يعني حتى بعد ما تكر هذه الأشياء وهذا ال وتد بهذه وتذكرب هذه الأشياء أي يروح يجادل عادي يناقش في الله ما يرضى كيف من ربي بايحين كيف من ربي بايع الناس كيف من ربي بايع يزبر كذا كيف من ربي بايدوك وكيف قال ومن الناس ما يجادل في الله ولا مع أي حاجة مثلاً لو في الإجاد معه معلومة حاجة مركزة في ذهن الصدق وعتمدة على دليل لكن ما معه أي دليل ولا مع أي حاجة. ما قال من يجادل في الله بغير علم، لا مع طريق عقلي ولا مع طريق نقلي، لا مع نقل من يعني عن الله ولا معهش، ولا معه طريق عقلي بغير علم. إذا كيف إذا ليش هذا قال ويتبع كل شيطان مريض ما هو إذا إلا اتباع لكل شيطان مريض هذيف على كذا أضيف يجادل في هذه اللحظات وجادل ولا معه الملاهي إذا والشذي بذئه بذئه يدعي إلى هذا الجدال قال إذا اتباع ما هو الا اتباع ليش لكل شيطان مريض؟ المريض يعني جديد، يعني تمرد وزاد. بيقولوا الأمرد، الأمرد بيقولوا عادة ال الشاب الأمرد. هذه ما فيه ما مع الحياة. الشجرة بيقولوا شجر مرد. ذا ما فيه مرض. والشيطان يعني الشيطان المريض كأنه ما فيه أي خير. مجرد عن الخير. أمرد من الخير. ما فيه أي خير. هذا يجي تبعه. هذي بيجادل. قال ناس يتابع الشيطان وي... ويروح يجادل في الله ما مع أي ما بغير علم إذا ما بلابي سبع كل شيطان المريض هذا الشيطان المريض كتب عليه أنه من تولاه الله ف... فففأنه ضل ويهدي إلى إلى عذاب السعير هذا قد أصبح الشيطان هذا المريض كتب عليه يعني لأن الله جعل هذا الأمر يعني مضطرد إن من من تولى من تولاه كتب على يعني كتب على الشيطان يعني معنى الكتابة ان هذا الامر لا يتخلف لا يتخلف لان اذا كان الانسان ماشي ولا يتخلف عنه بيقولوا في عبد احيانا الله عنه الكتابه مثل ذورا كذا قال ما عبد يرضى يعني اللي ما عاد مؤمنين قالوا بالطبع على قلوبهم وما بشي طبع من الله ما بلاجتي بنفعلوا كأن مكتوب على قلوبهم كذا ما يمكن وهناك أن هذا ما يمكن يتخلّف، إذن التعبير بكتيب عليه، كتب على الشيطان. المراد منه أنه هذا الأمر سيكون ولن يتخلّف. حتى كأن شيء مخلوق عليه. كما هو هذا الأمر أنه من تولّاه فأنه يضلّ. أذ يتولّى الشيطان، بدو كذا مكتوب على الشيطان ومجرّر على الشيطان، وأكيد هذا يعني معلوم أن أذ يتولّى الشيطان، فإن الشيطان يضلّ، فإن فأنه يضلّ. من تولى الشيطان يعني اطاع الشيطان وتابع الشيطان فانه فانه يضل فالشيطان لا بيضل ويهديه الى عذاب السعير ويرجع يهدي ويهديه روحه الى ايش بدل ما يهديه الى الجنه المفروض ان احنا يعني احنا نشتي نهديكم فذي يترفع ويتابع الشيطان فمش يضل لا بيضله وبدل ما يهديه الى الجنة يهديه الى عذاب السعير قال هنا بقينا في بش اشكال في اعراب انه فانه من تولاه فانه من تولاه ف... هنا من, شرطية. من تولاه فأنه يظله قال الفاجي في الجواب وجوبه مبتدا مقدر كانه من تولاه فشأنه انه يضله هكذا هذا لان هذا يعد من مشكلات عند اهل اللغة كتب عليه من باوجه دل... لكن له وجه مختصر من تولاه فشأنه انه يضله فشأنه شأنه على الفاء سبب يعني جواب جواب الشرط ما انت والله فشأنه أن فشأن الشيطان أنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير يهدي إلى عذاب جهنم. والله ي... إن ضلاله ثابت ضلاله ما بيشتفي أن حين فتح على أنذح هو بس جو جو ما يسابر رب رعله. يعني خبر مقول لا مظلوب. حينجيب بتاع. حينجيب بتاع. ولا ولا يا, ماجيب ماجيب يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب يقول الله يقول للناس جمع اذا معكم شك إذا ما متاكدتوا ما تيقدنتوا ان الله بيبعث الناس يوم القيامة فان قال فاننا خلقناكم من تراب ثم يعني كان انظروا الى هذا الامر وبينته عنكم الايش هذا الشك هذا ال لا. إما قلنا نعرف يا جه الناس إن كنتم في رأيهم هذا أمر الناس متفقين على الجماع. إن هذا إذا كانوا المراد أصل أبونا آدم إنه من تراب. ما ما من نعم. وأيضاً عبّا يذبل قلنا لهم على المعنى الثاني من الناس كلهم من تراب لأن لأن ما بلا الغذاء بيتحول إلى إنسان. الغذاء الغذاء في كل إنسان قلنا لهم الغذاء بيجي مأخوذ من التربة. غذاء كل شيء. الأشجار تأخذ غذائها من التربة. الأشجار تنمو من التربة وتزيد وتثمر من التربة. وهذا الأسمار تأتي إلى الإنسان الحب والبر والشعير وكل شيء يأثير الإنسان. وكذلك كل باقي الحيوانات كلها تعتمد على الأشجار. والأشجار تعتمد على التراب. ان التراب التراب هذا يكون كل الغذاء من التراب. ما بل إنما عاد يتحول إلى حيوان ونحن نأكل الحيوان. نبيجي الحيوانات وتكبر وتنمو ما هي من من الأشجار والأشجار من بتا... من التراب وبعدها الغذاء هذا اللي بيحصل عليها الإنسان بيتكون بيعيش حيوانات منوية هو نطفة نبيجي نطفة إذا كل إنسان أثر التراب هذا أيضا كلكم كل واحد هو أثر هاش تراب مبلغ تحول من غ... إلى غذاء ثم إلى أي ثم إلى عدن فإحنا خلقناكم من تراب ثم أيش ثم من نطفة أول شيء من تراب خرجناهم ثم من نطفة بعد التراب حولناكم الى نطفة وهالنطفة يعني ماء قليل يعني المني شيء قليل شيء قليل من السائل قليل ثم من نطفة ثم من علقة يعني يتحول هذا السائل الى علقة إلى قطعة يعني قطعة دم جامدة العلقة يعني يتحول الى إلى قطعة دم جامدة ثم ايش؟ ثم من مضغه ورجاء يحولها الله لقطعة الدم هذا الجامد يحولها الله إلى قطعة لحم صغيرة سمها مضغه كأنها تمت مضغ من مثل الحين تكون ثم من اللقمة من من اللحم ثم من مضغه يعني كأن قطعة لحم صغيرة تشبه الأيس كأنها يمكن أن تمضغ في الفم ثم من مضغه هذه المضغ قال مخلجة وغير مخلجة بعض المضغ قال فيه مخلجة يعني مستوى الخلق فإذا كانت مستوية الخلق فيكون المولود سليم من أيها. وبعضها غير مخلقه يعني يجيو شيء من النقص وهذا يعني باراده الله فيحصل شيء في إيش من الخلل في الإنسان لكن الله بيقول خلقناكم من في هذه المراحل يعني تنتبهوا إن هذه قدرتنا وإحنا قادرين على كل شيء من حول فلرجع يجي واحد يقول لا ما بالله انها تحول هكذا بسرعة بعضهم يقول الطبيعة الطبيعة ما بتعمل هذه الأشياء تتحول من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا وكل شيء بيحتاج له ظروف عجيبة مثل هذا الجنين ما بيستطاع يوفر الظروف هذه بيحصل في ايش في الرحم يعني في في بطن الأم يعني كل هذه هي لكل الظروف حتى يصل إلى ايش حتى يخرج إلى الوجود هذا الأشياء بتدلكم على ايش على أن هناك شيء بيتحكم في هذه الأمور وهو قادر نعم. او ولا كان بشينتو وبذل حين هنه رجعي عيده ما عاد يحصى ما عاد يحصى بذل رجع مات واحد بسر كأنه بيقول ان الله خلقك من تراب فإذا رجعت حوث انت الى تراب بأي مش المانع قال لي أسهل من البداية حين يخلقك ما ذب بشينتو في عيدك الامر كن أسهل إذن إذا كان في الإنسان ريب قال فيه تأمل في هذه الأشياء قال لأن قال ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ففعلنا هذا لنبين لكم يجيب تعرفوا انكم ايش ان احنا قادرين على, على ان هناك يوم سيتم ايش في احياءكم وبعثكم يعني حتى هذا الامر لماذا خلق الله الانسان في مراحل الله قادر ان يخلق الانسان بسرعة ويجيه كبير بسرعة فكأن في هذا نتأمل في قدرة الله وفي عظمة الله ونلاحظ ونفهم ونميز وندرك حتى الآن بعد ما وصل يعني تطور العلم بيميزوا إنه ما بيسبر الحيوان المنوي ذا عندك بعضهم ما بيتكون فيهم الله بشروط بعضهم بيجي ما يسبر له يعني بيحتاج العلاج وتعب لما يسبر وذي يسبر كيف يتكون بعضهم ما يستر تمسك بعضهم بيجي فيها أخطاء يشتيلها دقه عاليه ومراقبة عاليه وعناية في كل مرحلة بيتحول منها إذا كأنه بيجعل الله هذه المراحل يجي لنا أن هناك شيء عناية وعلم وادراك ما هي مبلغ أمر عشوائي تحول هذا الى هذا فعل الطبيعه اذا ليبين لنبين لكم بس ونقر في الارحام ما نشاء بعد ما يكون هذا هكذا قال احنا في الارحام ما نشاء بعضها بيقرها الله في الرحم بعض ال... يعني بعض المضغ هذه الجنين يقرها الله يعني يبعد لما ما تولد يعني تسعى هالشرط هذا وتولد المره وبعضها ما بيستقر فين ايش يخرج حتى يعني كأن إقرار في الرحم هذا ايضا أمر ما هو إنها أمر ما هو سهل أمر ما هو سهل. يعني حتى يكون المخرج حقه يعني في مكان نازل وما يخرج الجنين يمسكها الله ما هو الله عبارة عن نطفة صغيرة في البداية هو رجع يتكون ويكبر ويثقل ويمسكها الله فهذا إذن هناك عناية إلهية ترى الحين كما المرأة بيجا فيها خلل بتسقط ما بيصير يعالجها لا مشجع وتعب في اشتيكيفنا الله يجعل أكثر الناس هكذا إذا نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ورجع نقر الجنين هذا إلى أجل مسمى إما إلى مثلا تسعة أشهر محدد أنتم تعرفوه معتاد ثم نخرجكم بعد هذا الاجل نخرجكم طفلة يخرج الإنسان هو طفل حتى أفسر عندما يخرج ما يخرج عادة الطفل ما يجد هذه يسبر شيء في البداية قلت عندما يكون الجنين في البرن. ما كان الإنسان يستطيع يقوم برعايته ما نستطيع عن الإنسان لو اجتمعوا أهل الأرض كلهم عنايه طبيه لم يرعوا الجنين ما استطاعوا لأن بعد في حاجة ما يمكن إلا أي شيء رعاية الله ورجع بعد ما يخرج أيضا هذا الطفل يحتاج إلى رعاية من الأم وإله ما هو شيء ورجع يقعد يجلس مدري كم يقعد مدري كم لما يكبر ويبدو باله ودوب يعني تفهموا ان هذا التع... يعني واضح تغيرات هذا المفروض ت... تعرف أن هناك من يحدث هذه التغيرات ومن يعني يجعل... يحدثها وأنه عالم وقادر نعم. قال نعم. إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا يعني كأن بعد هذا يعني أنكم بتستمروا فترة طويلة بعد... من الطفولة إلى البلوغ فترة كبيرة فاذا جاء ثم يعني يكونوا ثم أجرعاكم أو ثم قواكم لتبلغوا اشدكم او ثم قواكم بعد ذلك يعني اكتملت قواكم لتبلغوا اشدهم وتبلغوا أش... القوة مثلا الكاملة بعدها اذا هذا اللي بيفعل هذه الاشياء يعني اذا هو قادر على انه ايش على انه يحييه يحي يحي بسرعة هو قادر لان كل فعل يدل على بقرة عجيبه اذا هو قادر انه هو افرا قادر انه يحوله من التراب الى انسان بسرعة من غير هذه المراحل كلها لكن كأن الله جعل هذا المراحل وهذا التدريج لنا نفهم لنبين لكم قال ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ورجعت ومنكم من يتوفى بعد ما تبلغوا رجع منكم من يتوفى ما يتعمر طويلا ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يبقى ويتعمر حتى يصبح إلى أس أسوأ العمر أرض له يعني اضعف شيء في العمر حتى يتحول كانه الى الضعف في كل الحواس وفي الجسم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لما يصبح مثل الصغير وما عبد يضرب شيئا كما كبر الانسان الى مرحله كبيره من العمر بيرجع يضيع ما عبد يضرب شيئا ولا عبد يعرف شيئا ولا عبد يمزح شيئا لما يقدر مثل الجاهل الصغير حتى لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم وكان بيعلم من بعد علم شيئا وثر الأرض إذا هذا كله حادث أو يعني قضية أو مسألة ينظر فيها نتأمل فيها لكي نعرف أن الله أن البعث هذا أمر... أمر طبيعي وأمر سهل على الله أيضا قال وثر الأرض هامدة وثر الأرض جاحلة يابسه ما فيها يعني ما فيها لا ماء ولا فيها شيء فإذا أنظر أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت بتهتز وبتربوا يعني بتزيد الارض نفسها بتنتفخ التراب عندما يصل فيها المطر اول ما يصل قالوا بيهتز هذا عجيب قالوا هذا ما دركوا قبل فتره بسيطه حركه اهتزازيه للارض نفسها عند نزول المطر يعني بمراقبات واجهزه مراقبه لاحظوا ان الارض بيجي فيها اهتزازات <تصفيق> عند نزول المطر بيجي اهتزازات فالارض وبعد ما تهتز بترهب يدخل الماء وقالت انتفعت وطلعت طلعت التراب قليلا انتفه عرباء يعني زاد وبعد ورجع اجتنبت وانبتت من كل زوج بهيج ورجع تنبت من كل الأزواج من كل الأفناف من كل الأنواع من أنواع النباتات ثمار مختلفة في ألوان مختلفة بعضها فيها الرايحة بعضها اكل يعني ضروري قوت بعضها فاكهة للتلذب بعضها كذا بعضها رائحة بعضها منظر بعض وأنواع وأشكال عديدة وجميلة كلها كان من كل زوج بهيج بهيج بيهاج النفس بيفتح النفس هذا إذا بيحول الأرض كلها هكذا هذا اذا أنتم تفهموا إنه بعيد يمكن يحيكم يحييكم أنتم أحياء هذه الأرض ما كان فيها شيء وكانت كانت يعني قاحلة جرداء يابسة ورجع تتحول إلى هذا الأرض يعني إلى هذا الأمر ويصبح خضراء و. الهواء فيها واليعني الحياة أصبح فيها حياة حتى الأ... أصبح يعني مكان يمكن فيها الحياة إذا هذا أيضا يدلكم على أنه يمكن إيش أن يبعث الأشياء من جديد لأنه حتى حتى مثل هذا الشيء يعني أحيانا مثل هذه الأرض تستمر فترة وتبدون ما ورجع تنتهي ينتهي كل شيء وتصبح جافة ورجع حياة الله من جديد بالمطر إذا هذا أمر ما هو ما هو صعب على الله ذلك بأن الله والحق بسبب أن الله والحق إذن أو كأن ذكر الله هذا الجيل يدلنا على أن الله يفهم يفهمه يعني فعل الله هذه أن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير يفهم أحد من هذه الأشياء من هذه الآيات أن الله قادر على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنه يحيي الموتى نعم وال والشاهد وأنه الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. إذن خصوصا بعد ما يقولنا نبيح عاد إحنا نقول كيف ما مسابر لا نفهم من هذا الأمر يعني طبيعي من هذا الأمر وأن الله يبعث من في القبور وبعد كل قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بعد هذه الأمور كلها بعد ما تذكر هذه الأدل اله الواضح البينة قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا ما علم ولا مهدايا من يعني من يعني من الله، والله هي حاجة هي استند إليها حاجة يعني ما من الشخص يجوا علم من الله حتى يستند إليها، ولا كتاب من الله، ولا إيش، ولا مع أي متن، ولا كتاب منير. ثانية عطفه، عاده جاي بيجادل ويتكبر، قال ثاني عطفه العطف في الجانب، كان بيلتوي كذا تكبر. الا تكبر تكبر وايه واستعلاء يعني اجى له النبي كلمه النبي ويشرح له ويذكر له الايات ويقول يقول كذا وكذا مثل يعني ما يسمع له ولا يبالي يعرض عنه يعني ما درى ايش يسوي ويرجع يروح اثنين تفهم الحين هذا الكلام يعني يقول تافه لا ما هو شيء ثاني عفى وفي هذا قال لي وظل عن سبيل الله يفعل هذا الأمر قال يضل عن سبيل الله حين يتكبر ولا يروي شي الكلام شيء ولا أوحية لجل الناس ذي قد يتذم عن هذا قد يتأثروا به هذا علامة إن ما هذا الكلام شيء في ظل به يعني بعض المقترين بهذا الشخص محن محن له في الدنيا خزي ورزقه يوم القيامة عذاب بعض بيقول الآية الأولى بعض من في نزلت في النظرة من الحارس والآية له بالابو جهل وبعضهم يقول أيضا وهي في النظر لكن المهم مقصود الأشخاص المقصود العباره هو كيف ان الله بيجي لنا بايات واضحة واضحه وبينت وعينها يجادلوا ما معهم اي حاجه تغرر عليهم لا توقعهم في الشك ما معهم اي دليل سديد بصره والله هذا قال اذا هذا له خزي في الدنيا باجي له خزي في الدنيا وفضيحة في هو يوم القيامة عذاب الحريق وعباجه له يوم القيامه ما يكفي الخدير في الدنيا والاجواء الفظيعه عباجه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيدي يداك وان الله ليس بظلام العبد يعني يقال له هذا العذاب في جهنم بما قدمت يداك يعني بسبب عملك حين عذبه الله يوم القيامه حين يرسل لك كل هذه الايات ويوضح لك كل هذه الايات وعاده يتكبر ويعرض ويقول يجادل ويناقش بما قدمت يداك يعني بسبب عملك لكن عد لاحظوا ذا النقطة وبأن الله وأن الله ليس بظلام للعبد عد حموز ذا النقطة هنا ما بنتأمل يعني ونقول إن الله ما هو ظلام للعبد يعني إنه لو ما عاقبه فإن الله ظلام للعبد هذه مشكلة يعني إيه يعني نفهم إن الله يعني بيقول لنا لو ما يعاقب هذا الظالم كان قد ظلم إذا الله الله بيديه يوم القيامة ويقول بسبب عملك وبسبب ان الله ما هو ظلم للعبيد يعني انه لو يعني لو تركك فقدو ظلم اذا ضروري يعني اصبح هذا يعني ترك العذاب كأنه ظلم لان هنا يترك الناس مثلا الناس يكذب ويجحد ويظلم ويتعدى على الناس ورجع يتركه هذا في ايش؟ أيضاً إذا ما في تعدي كذلك حتى أن حين هو الله يكلفه والناس كلهم يقوموا يتبعوا الله وذيهما يتبعه ورجعها وذيه بمساوى حين جيهما بي يعني بيمثلوا ما أمر الله ويتعبوا نفسهم فيه كثير من العبادات ويمثلوا ويدوا واجبات ويدوا حقوق وذيهما بيسويه ويجيهنا وجههم سوا إذن حين ترك ماء يعني البشر يلوموا واحد ترك ماء بطلاب وواحد والمدرس زيد راح من الطلبه وما بيسبره ايه يعني بيزبره. يعني, يعني كولا اذا كان هنا ايضا فلا في مثل هذا الآية يعني انها لا يرجع منا الانسان نفسه لا يضعق على ابليس ويرجع يقول ربي بايعفي ربي باسامح ربي بايغفر هذا كد وعد الله انه ما يمكن وعد الله اوعد الله ما يمكن يتخلف هذا من ناحيه فانا بيقول لك الله انه لا يتخلف فانك تظن تخلفه فلا يمنى واحد نفسه بأن الله برجع يغفر له وهو على المعصيه ما يمكن إلا إذا فعل ما أراد الله وما طلب الله منه إلا وأنه وإنش بادي عطفها عليه ذلك بما قدمه دائدك وأن الله ليس بظلام عليك إنه وأنه وإنش بادي عطفها على. تمام هذا بسبب عمله وأنه وشو ما أعطف عليه ألا دي ما قدمت يدك يعني كأنه قال ذلك بسبب ما قدمت يدك وبسبب أن الله ليس ببالله من العظيم ما المعنى هو كذا قال ومن الناس من يعبد الله ها؟ لا ما هو لا أهمله إنه ظلم إلا لا, لا أهمله إنه ظلم يعني يعني أي ولكن هنا هنا المعنى عن الكلام كذا معطف على ذلك بسبب أن ما قدم من وبسبب أن الله ليس بالله العبد قال ذلك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به أيضا قال هنا به ناس بيدخلوا في الدين ويؤمنوا بالله ويعبدوا الله لكن ما بالله شدفين على حرف مثل الحينه على طرف على طرف الآي قطف ما أدنى شيء وسقط هذه الناس قال بيجوا يعني ما بالله في, في شك قال قال إمام زيد تفسيرات عبد الله على شك ما هو إيمان صدق إن صبرت له الدنيا وجعلها مدقل قعد مؤمن وصابر وإن جعلها ولا يعني حاجه تكدره ولا شيء قلب وخلاص وخرج من الدين ما بالله بيبسر دامع مصلحة يعني من الناس من يعبد الله بيجري المصلحة بس على حرف إذا مع مصلحة يعني على حرف على شكره ما هو يمتص تقصف فإذا جاء له أي أي مشكلة ولا بيمحز على الدنيا ولا يخرف عليه قال خلاص انقلب على وجهه ونسي ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف وعادة من الطرف ما بيجو ثابت فيسبرزيط ويروح كذا ما بيجو في وسط ال أن أن في وسط الناس بيجو ثابت في كل أمر ومن بره إذا جاء شيء صاد ولا رأب معرض للسقوط وكذلك حيجي في طرف يعني يعني باخرج بادناجي ما هو قاعد فان اصابه خير قال ذي عبد الله على حرف على شكل من جاله خير وقالت مع النبي وقعد الإيمان وقاعد بهذا الايمان وقعد مؤمن وان اصابته فتنه جاله مشكله باين بس عليه مال باين ما عليه الدنيا بايت ما حد له مصلحه انقلب على وجه ما انقلب على وجهه ترك هذا الدين الحين يسقط هذه على حرف يعني رجع يسقط امم انقلب على وجهه يعني انه انه ان فقد نعمه كبيره وايش وان هلك حين يقول كذا حين يخرج من الدين انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره بيقول له يقول لنا الله ان في الواقع هذا وان كان بيحاول ان يعني كانها يعني هو بيعبد الله لكن اذا جاء له ما هو عبادها مصدق ما هو يعني يدين ثابت بحيث أنه إذا بقيت محق عليه مصلحة دنيوية با ينظر بقيت ويقلب آه. لو أجيه وما أجي ما با يقلب فقال في ذن قال هذا فإن أصابه خير وتمأ النبي وإن أصابته في ذنة من قلبه على عجيب. هذا قال ليش يتبر كذا؟ يعني كأن بيجو على المصلحة بيقدمها على كله قال فالله بيخبر قال هذا في الواقع هذا ما بيحصل على المصلحة هو بيخسر لا هو يقدر هذا الإنسان أنه, إنه يجي له مصلحه لكن في الواقع هو يخسر في الدنيا ما هو مبلغ في الآخرة هو في الدنيا لأنه يعني وإن حصلت له المسلحة المالية مثلا حصلت له مثلا جي المال ولا يعني يعني إن خرب في دينه يرضي أشخاصه دارين هذا ما هم مرضي لله خارج عن الدين وغير في دينه وقلب لجي يرضي أشخاصه لا يرضي فئة فهذا قال ايش قال بيفعل هذا يجيله يرتاح ويجيله مال قال ما بيحصل على الراحه يقول الله كذا ولو يجيله مال هو ما بالله بيجيله حاول يجيله راحه ما بيجيله مشاكل ويجيله ذيق س... من, ما... من, من, من اماكن اخرى يعني بيحتاج يجيله ايش ذيق قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه بنكه بايعيش في معاناه يعيش في طمع حتى الطمع نفسه يجي فيه طمع شديد ما يتلذذذ ذيله ما بيتلذذ بذيء، طمع جديد يعني لو مع كمامه بي هو بيعيش حاله كئيبه يحس انه فقير ينظر الى ناس مثلا متمكنين اكثر منه وان محتاج وان كذا يعني ما عب يتنعمه ولا يرتاح فاذا ما بيحصل على الراحه والسعاده هذا بيخسر في الدنيا خسر الدنيا ولا اخرتها قال اخرها, آخرها واي جد ذلك هو الخسران المبين هذا الخسران الواضح حين يخسر واحد كل شيء ما ما ما هذا ها قالوا الناس اللي الله على لله زين اصابه خير اطمئن بي يعني بيعبد الله ما هو يعني ما هو إيمان راسخ ما بالله مش إن ان ان صبرت الدنيا له على عبادة الله قاعد عندك وان سابر لا ما بيرجع يله موقف الظاهر مثل ها لا بيرجع يله موقف واختبار من الله بيجيه يعني بيربي في والله سهل إذا ما إذا إجلس في عبد الله سهل إذاه بيستمر واستمر على ذلك لاني أن يموت سهله نعمة من الله لكن ربي يعني بيجي له مشاكل ويجي له أشياء بمتحانة وهو مطلوب إيه مطلوب أن يكون على يقين وإن أصابته قال يدعو من دون الله قال يعني بعضهم مثلا حتى يرجع بعض يعني ذلك الكلام عام فوذا الحين قد يقول لك بيعبد الناس يجي يعبد الله وذا قد بيجي مشكلة ولا جاء له على قد بيرجع قد بيرجع إلى دين آخر قد يخرج إلى دين آخر لأنه ما ساعد جاء له مشاكل ولا جاء له سواء إذن قال فإن أصابه خير رجمان وإن أصابته فتنة الفتنة هذا قال أي فتنة سواء من خارج فتنة يعني سماوية فتنة من الناس فتنة من المؤمنين يعني جاء له مشاكل بعضهم ذات مشكله مع بعض المؤمنين خارج. خرج عن الدين. يقول انه بينات يعني كره كره بعض الناس، كره بعض التصرفات يروح يخرج من الدين. خذف على نفسه. قال وذلك والخسران مبين. إذن قد, قد إذن هذا عام في كل شخص. هنا بالكلام ذحين عن ذبي حتى قد يخرج ويدعي إلى آخر يرجع إلى عبادة إلى آخر الأصنام. قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يضره وما لا ينفع. يروح يدعي شخص شيء ولا يعبد الله يترك الله ويترك شيء يعبد شيء مثل الحجر لا بضره ولا تنفعه ما هي ضر له في أي ضر ولا يعني ولا ينافع له في شيء ما هي ضر له وكذا في الواقع هي ما بتضر ولا بتنفع من قرأ فيها لا, لا عزائق بأي حال لأن ما هي قادرة عليه ما بتضره ولا ابن محفوظ في الواقع ايش يقول لأن الاثر المفروض في العباده ان احنا الانسان بيعبد اله ليسلم الضر ضر منه لا يضره اه وبي و... وجله ينفعه يرجو خيره ويسلم و... و... يعني من ضره آه. هذا لا يمكن يضرك ولا يمكن ينفعك ولا يمكن يسويه هوت معنى العباده اي يعني بيعبد يعبد نعم يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد قال هذا ظلال بعيد يعني ظل عن الطريق ما هو ظل بس أبعد يعني زاز البعد يعني حتى قد مدري كيف عبا يرجع قد ابتعد عن الحقيقة ابتعد عن الطريقة ذي وصله إلى, إلى ط... يعني إلى... ابتعد عن طريق الهداية مم. ذلك هو الضلال البعيد يعني حتى... قال يدعو لمن ضره أقرب من لا لبئس المولاء ولا بئس العهير قال هنا يدعو معنا بصيح بي... برجع يصيح يدعو يعني يصيح بيقول بداعي داعبي يصيح بهذا الامر جاء يقول لمن قال لا من بره اقرب العشير قال بيضر بيجي من نفعه قال هذا يعني اقسم انه بيت المولا وبيت العشير بيت الصاحب وبيت الجليس كذا وكذا هذ بيضرك اكثر من نفعه بقينا يعني بيعبد لا بينفع ولا بيضر. ورجع مم. قال لي هذا الشخص بيرجع لي يوم ويقول من بره يعني من بره بئس المولى اقسم جواب الجسم. يعني بالله لبئس المولى ولا بئس العشير هو ولا بئس العشير هو مم. هنا بقينا في قالوا كيف يقول من بره اقرب من مم. مم. مم. هناك. مم. اول مره ما بشي. قالوا في البدايه في الايه الاولى قال ما بيضر ولا بينفع وهذا الحديث في الايه الثانيه يقول ضره اقرب من نفعه في الواقع ضره ما هو في الاذيه بيضر لكن هو كانه مجال <متحدث> انت الانسان الذي بيضر نفسه يجي عبد الحجر يروح يقدم له المال ما هو يتضرر <متحدث> يروح يفعل اشياء يعني ما قدرش عليها بيضر نفسه يروح احيانا بعضهم يصل الى ذبح يجلب له ولا لا يذبح ولا ما هو ضرر بيضر نفسه هو فهنا قال هذا اذا حين يقول ضر هذا الثنم اكثر من نفعه يعني في الواقع مبلغ بلا تجوز يعني الضرر بسببه ما هو ضرر ما هو ذي بيضره آه. يعني الانسان بيضر نفسه بسبب هذا واكثر من نفعه يعني ما بينفع شيء ما بيجي له شيء نفع شيء <تصفيق> وأيضا هذا ضر في, في الدنيا يشني بيضر في الدنيا ولا في لا وفي الدنيا بيضره انه بيدي مال ودي مدري كم يجي له هذا الثمن ويجي ما عرف عبادته ويقعد يتعبث له وش دعوه يعني هذا يعني ما بالله بيجي يشغل شغله ولا بيجي لا اي فايده اذا حين يقول ضر هذا السنم المراد هنا تجوزا يعني انه بيضر نفسه بسبب هذا السنم ولا بينتفع قال يدعو ما لمن بره اقرب من نفعه قلنا هنا إذن يدعو يسيح لمن بره كأنها اللام لام الابتداء يعني يسيح بهذا الأمر واللام هنا تاكد هذا الكلام لمن بره اقرب من نفعه وش ماله لبئس المولى ولا بيئس العشير بيخبر أنه بئس المولى وبئس العشير مقسما بذلك إذن جواب القسم هنا في الواقع هو هو خبر عن من ومؤكد خبر مؤكد بالقسم خبر من ضرّه من أقرب من نفسه؟ كأنه بيقول الله بأس البرجاء يقول من بره أقرب من نفسه بأس المولاه في الله لا من لا لا لا, لا لا لا لا لا من يعني صيح يقول لمن لا, لا يقول بره أقرب من يعني إحنا قالوا يقول لذيذ القايد أكثر من تقول ومن ضر أقرب النفع اقسم أقسم قال أقسم لبئس المولى هو ولا بئس العشير هو قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار إن الله يفعل ما يريد هذا قال المؤمن كيف يجي قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات هذا بأمر مؤكد العشير يعني الجليس جلس عنده جالس قال ما يعني ما اسوء هذا الجلس ما اسوء هذا الصاحب, الصاحب دي يعني بيجي هالانسان يجليف عله خير اذا ما بينفعك في شيء ما بلا جيت عنده لا بيجافرك ولا بيحاكيك ولا ب... ما بلاك غلوه سنم زي احنا غلوه يعني المجالس والاش وال, وال... والصاحب هذه ينفع ما يعني ما اسوء ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب قال من كان يظن ان لا ينصره قال الها هنا عائده الى رسول الله من كان يظن ان لا ينصره يعني ان ينصر محمد الله لا ينصره الله يعني ان الله معه ناصر محمد اذ يظن هذا قال ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد اذ ينبه ما هو ناصر له قال يشتين بجوبه الناس بهم غاضبين على النبي وحاذبين عليه وعندهم أنه ما هو له ما هو منتصر فقال هذا أذه كذا وبيحدد وبيبيقطع كما قال النبي أي شيء أي انفجار والله قال فيمدد بسبب إلى السماء يمدد بسبب السبب الحبل السبب هو معناها الحبل قال يمد حبل لما السماء ورجع يتعلق به ويقطع ويقطع على ايش الوحي لا يجي على النبي وحي وهو بيحمده هذا غاضب على النبي ومتحانك عليه وحادد عليه واللي لقيه عنده ان ربي ما انا اشتري ربي لا ينصره ولا يصير في شيء يرجع مثل حل قبل طلوع السما ويطلع ويقطع على ايش عليك. على الوحي لا اي يضرب السماء اذا بده هذا فيه عنيد تهكم به انه ما جهده يثبر شيء ما جهده اه قال اذا انت يعني ذا اديه بغتاب من النبي ويشتيه يوجعه يشته وجعه من فد ويكيد اللي يعني يضره في هبل حبل لما السماء ويطلع ورجع يقطع الوحي وحي ما فليقطع يمدد بسبب الى السماء حبل السماء ثم ليقطع ورجع يقطع الوحي فلينظر ورجع يبصر كيف هل يذهب اليذيب كيده ما يغير هذا به تفسير عبد التفسير اخر قال ان المراد انه يعلق سبب يلدق بسبب يعني يمد بسبب يعني حبل م. الى السماء يعني الى السقف ان يقول له ما علاك فهو سماء م. ما فوقك فهو سماء يعني يمد حبل الى السماء ويلويه على رقبه ووي ووي ووي ووي ويخنق نفسه يعني يشنق نفسه هذه هم مغتاب من النبي ما جهدي, ما جهدي قال ما هناك اي يسبب ما بالله يروح يعني الحين يدق بقرنا فرقاسي قال هاي روح يعلق رقبة يعلق حبل في السقف ويربط حبل على رقبه يربطه على رقبة ويعني يرمي الذي تحته ذا فوق شيء طلع على من الحبل ورجع بعي يقطع نفسه إذا ثم لي يقطع يعني يقطع نفسه بيقولوا كذا بيقولوا ثم يعني يقطع واحد النفس قالوا بيقولوا به مرض بيقولوا به مرض بيقولوا, بيقولوا, بيقولوا, بيقولوا, بيقولوا انه يقطع النفس البر هذا يعني مرض يميت مثل الحين يجي في, ال في, ال في, ال في ال الانسان بيقولوا بيسمونه للنبي يقطع يقولوا يقطع عن النفس هذا تفسير آخر يشتي أديهم اتحانك على النبي ومقتاب منه ما جهده يا بلا يضب قرنه فلقاسي ويبصر هل يذهب لنا كيده وما يغذر هل عمل هذا أبعدت أبعد الغابة ذي فيه وما حدث النبي انتفر ولا ما هم سبره ما بلا يشتكانه يعني يظن ألي ينصر الله عندهم ما هم انتفر النبي إيه. إن النبي ما هو ناصر للنبي يعني ما أنه ما هو ربي ناصر له ولا يعني شيء ما جهدي يسبر شيء لأنه ينتثر النبي وبيزداد انتصار وهو بيقول لا ما بيشيء ويحاول ويعاند ويرجع ويغتاضل من هذا الأمر قالت ما عم هو شي سويه ما جهده يرد هذا الأمر ما بلا يسبر له كذا يبلح حبل ويقطع الواحي عليه بده هو با... هذا التفسير الأول ورجع يفسر هل يضيب أنك هو... ورجع يفسر هو باع حين يقطع باع بي... يبعد مع أي علش وحي ولا أي لهم عاونه ولا مساعدة من الله بيقضى الأمداد من الله وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك مثل ما أنزلنا هذه الآيات المذكورة السابقة آيات واضحة واضحة الدلالة فهكذا. كذلك أنزلنا آيات بينات بنزل آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه قال كل الناس كل الفئات كل الاديان الذين هادوا يعني اليهود والذين آمنوا. إن الذين امنوا اذ المسلمين واذ يامنوا بالله والذين هادوا اليهود والصابين قالنا فئه من النصارى والنصارى والمجوس هذ بيعبدوا النار والذين اشركوا هذ بيعبدوا الاصنام كل هؤلاء قال إن الله يفصل بينهم ربي يفسلوا بينهم يوم القيامة ورجع يعني ربي يحكم بينهم كلهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد عالم بكل شيء ويدرك بكل شيء <تصفيق> بقينا قالوا يعني ليش قالوا والذين اشركوا قالوا بايسبر المجوس بمدر عندك المجوس بيعبدوا النار والنصارى بيعبدوا المسيح والصابين قالوا فرقه من النصارى رجعوا الى عباده النجوم بعضهم. الله صبقوه. صبقوه خرجوا من, صبق صبق صبق من النصرانيهم عباد النجوم بعضهم يقول. هادو والله هادوا هذا اليهود بيعبدوا الله يعبدوا العذار بيقول إنها ابن الله. الذين هادوا. هو اليهود. هذا يعني. ورق. إيه لكن إنه لا شيء منهم إنهم بيعبدوا إيش؟ بيعبدوا عذار الذين هذي يعني بي في اليهود. أنا هم طبعاً بكل دول الذين هم مؤمن بالله الذين امنوا قبل. أنت أنه غير وقال الله رب لا يُطفل بينهم يوم القيامة كلهم إن الله على كل شيء إن شاهد ما بلقрав ليش قال والذين أشرفوا وشما ذولا النصارى ما هم مشركين والمجوس ما هم مشركين قالوا لا لكن هذا عبد الله صنع ما معن ديانه هناك ما معن ديانه حتى ينسبوا إليه فقل الله ذولاك أشرفوا بين عبد وغير المسيح ذولا كذا لكن ما عن ديانه اليهود ما عن والنصارى ديانه والمجوس يعني في ذولا قال ليش ما قال الذين أشركوا ما وشتي المبلغهم لا ما ما محمد يعني نحن حتى يميزهم في الاسم. إلا بيعبدوا الأصنام لكن يشتي لجمع في الواقع الذين أشرقوا واسم اسم هم داخل النصارى والمجوس والصابين والذين هذي داخل في الذين أشرقوا. فلاش يقول والذين أشرقوا ويرجع إليها في محدم كان مبلغ ما, ما معهم اسم. يعني كانه قال كان الذين اشركوا من هؤلاء وغيرهم يعني كان قال ان منها لا بالله قال هو ما ما بلا هو ابن الله ذيها كلهم قبل مثلا ليش دي اسم كان ما محد انا حتى بها أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلهنا من. مثلا قال هنا ألم ترى يعني ما يعني إن الله بيسجد له يعني بيخضع له السجود هنا الخضوع يخضع وين قادله ماشي يسجد يعني على جبهته للإنسان يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كل شيء كل شيء في السماوات والأرض حتى الإنسان فيين قادلة م. يعني فيين قادلة بي يعني بيحتاج أفعال ضرورية تحصلها الانسان الإنسان ما بيحتاج يعني بيخلقها الله الله بيخلق أشياء تكوينية بتحصل ما حد يردها مثلا الإنسان بيكبر بيصغر بي مثلا بيمرض بيموت في كل هذا يعني الامور التي بيد الله ما حد يعارضها مثلا انه يعمى مثلا يقول ما معه يد ما معه كذا الانسان تقلبات بالتقلبات بأحوال باحوال بتحصل للانسان ما هي ما هي برغبته ولا بارادته ولا هي أي اشياء من الله إذن حتى الانسان مثلا بي مثلا بيكون اول شيء قلنا نطفه ورجع يصبح يعني علقه ورجع يصبح مضغه ورجع يصبح يعني حوله الى عظام ورجع لحم هذه الأشياء هي ما هي من الله إذاً هذا ما هو ينقاد لله الإنسان في خلقه وفي تكوينه وفي كثير من حالاته يجيونه يعني الله إذا أراد شيء أراده شيء يحصل أراده إجباراً يعني إلا أبو ينقاد إلا ينقاد إذا ما تنقاد السماوات إلا ما أبو هو هو لكن يبين لك حاولنا السماوات يعني والنجوم والنجوم تنقاد هو يشتيه يقول لك إن, إن الله إذا أراد أي أن يحصل شيء بيحصل فكأن هذا الشيء بيحصل يحصل بيطيع عبر عنه بيطيع يشتيه من إرادة الله ما بترسي بلا بدء انقاده في السماوات والأرض كوف في الواقع السماوات منقاده الله هو المتحكم في الأشياء متصرف في السماوات وفي الأرض وفي الشمس وفي القمر في النجوم فذي بيسيرها وينقلها ويسوي لها كذا ويجعل فيها كذا والله لكن تمام لكن اشتينا <تصفيق> السجود في الواقع ما بلا الخضوع له الخضوع <تصفيق> له يعني والانقياد له, الانجاد الانجاد الانجاد له. <تصفيق> لا لا اشتلا في خضوع ما هو اشتى الخضوع التكويني, التكويني التكويني غير ذا عنده <تصفيق> ما اشتى افعال ما احنا في الافعال الحين يقوم يصلي ولا ما ما هو ذا خبيث الكلام معنى تبيدهنا الانقياد الانقياد الاجباري يعني إن الله يصنع يعني ألم ترى أن الله يصنع الشمس ويحركها ويسيرها وهي يعني بيحصل هذا الأمر يعني قال تسجد له الشمس يعني أنا بتنقد يعني تشهد الشمس خلي لا سهل لا خلي هالحالة يوقف على على ذي إشهاد هذه الأشياء يعني أنت ما بتركون كله بيصير على ما مقرات الله الشمس والقمر والنجوم، والأرض، والشجر، والإنسان، والحيوان، كلهم يصير على ما أراد الله إرادته الجبرية، إراده, إرادة خلقيا. لكن بالنسبة لإرادته الفعل الاختياري، هذا مثال ثاني. فهنا إذا المراد بيشيد في الأول الإنقياد الذي يسجد يعني إنه يعني إنه يحصل فيه ما يعني إيش ما أرادها الله. الأولي الإجباري ينقاد إجباريا. هذا كله يعني معنى يسجد كان ينقاد إجبارا. الم تر ان الله يسدد له من في السماوات ومن في الارض كل شيء في السماوات وكل شيء في الارض حتى الانسان بين في كثير من الاشياء يعني في الاشياء ما هي افعاله فين قال يحتاج يعني المرض الكذب ما بي ما هو بارادته قال <تصفيق> كل قال نعم قال في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم كلها بتنقال له يسيرها ويغير ابلا في مسارات والنجوم والجبال الجبال هي تنقال له والشجر والدواب وكثير وبت. هنا قالوا جاء تقول بعدها ويسجد كثير من الناس قالوا إنك تقدر قالوا إنك قال قال ذالخير يتقدر الكثير له عامل يسجد عامل آخر وجو معناه مختصر يسجد يعني يسجد اختيارا ويسجد يعني ويخضع اختيارا كثير من الناس وكثير حق عليه العالم ما بسكت <تصفيق> هذا الـ هذا اللي <تصفيق> هو اختيار إذا السجود الأول يعني من السجود الأول والله الارواح هذه موجه بالارض حلو شيء ليش اللي كيف تقول انه بس يدش واش واحد مجادي واحد حقيقي ولا ذا يفكر واش يقول الام ترى يعني ما بتراه أنت بتراه القمر بيسجد قال الام ترى أن الله يسجد له أنت بتراه القمر بيسجد النبي بيراه القمر بيسجد وشال بالتسجيد ومن يصليون عليه واه يهت بسجد واه يهت بسجد هاو قل... ها الكثير الناس كلهم بيخضعوا يعني غوش الخضوع اختياري ولا اجباري خضوع باختيارهم يعين بينقادوا باختيارهم ولا الله ذي بيذبرهم ما يتبر له معنى الاجباري بس بيخضعوا كلهم خضوع اجباري وهنا حتى الانسان داخل في خضوع الاجباري بالنسبة لكثير من حياته مراحله مراحل تكوينه ورجع ذلك هنا و يعني قدر لها قالوا يقدر لها عام جديد ويسجد كثير من الناس هذا ويعني ويطيع كثير من الناس <تصفيق> إيه وكثير ما بيطيعوا بيحد عليهم العذاب. ما <تصفيق> العذر. بيقول لل للكلمة ما ما يمكن عنده يقول أن يجمع. إله بيقول حبيب حبيب هو بيقول لجل هذا نقل هذا الأمر. بيقول هذا قال نقدر فعل ثاني نقول لا يعني على الفعل بمعناه. نقدر له فعل ثاني نقول ويسجد كثير يعني يسجد بمعنى العبادة. ويسجد كثير من الناس. قال ليش يقولهم كثير وماهم كثير؟ إلا بكتير في عبد الله من الناس. هم مين كثير؟ بكثير مؤمنين بكثير. كثير. بكتير مؤمنين وبكتير فاسق وكثير من الناس. لا يعني ما مثلاً النسبة. إحنا في هذا الحين ما جملاينا ديك. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهين الله فما لهم من مكرم. إذا أهان الله شخص أو شيء كلف ما يمكن إيش؟ ما عدا حد يمكن يكرمه. إذا أهان الله إنسان. ما يمكن ما إيش أن أحد ما يرفعه في يعني إذا ما هو الله ال المتف... الوحيد الذي بيتحكم في الناس وإذا أراد شيء ما حد إيش يعني يعارضه فمال الناس إذا إلا إيش إذا يعني أراد السعادة وأراد الراحة وأراد العزة إلا إيش أخبوك إلا بالخضوع والرجوع له حتى إيش يرفع منهم ومن يهني الله وما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله, الله يفعل ما يشاء يعني بني إيش بيفعل ما يشاء أقول قال أنا ويش يشاء قال لنا، وهو يشاء ما قال أنه يكرم المهتدين، ما قال إن الله كذا أنه يثيب ذي يهتدوا وأنه يحاقب ذي يفلوا هذول هذه الأشياء يعني إنه ما بيقول إن الله يفعل ما يشاء ويفعل هذه يشتي وحظ الله أنه يشتي قال أنا بأ أثيب المهتدين وبعاقب أي شيء الظالمين إذن كان قال إن الله سيثيب الظالمين، أيش؟ ويعني سيفذب للمستدين وعاقب الظالمين يفعل ما ماشاء ما بل كان يشت يقول لك من هذا يعني ما يهدى حد يدخل يعني عبر بهذا الكلام يقول ما يشاء. يفعل ما إيه يفعل ماشاء يعني أنه ما به حد بيحكمه eso. ما بل أنك تدلنا في آيات سانة ما وش يشاء مشيئته في <تحدث> نعم إلهنا سورة الحج ثلاث مائة واربعة سبعة ثلاث مائة وأربعة وثلاثين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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا وسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد, سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بالحاد بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم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 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن ما هر من السماء فتحطفوا الطير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 ولكل أمّة جعلنا من سك اسْمَ اسم الله على ما ردهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين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 إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى عبدهم الشيطان رجيم لله رحمة الله مصلي على محمد وعلى آله الله معلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بما علمتنا وغفر لنا ولواردنا ومشايخنا في الدين وتكبّل منا يا رحمة الرحمن. قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرفهم إن الله أرسل بينهم يعني كل هذا الفرق برجع فيه في الأخير. معناه فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر فريق يفصل بينهم ناس, من يعني ناس منهم أو فريق, فريق منهم أو بعض منهم إلى الجنة وبعض منهم إلى النار يعني فريقان. قال الله هذان خصمان اختصم يعني المؤمنين والكافرين هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني مهما كانت ما بالله طرفين حق وباطل. فهم خصمان يعني يعني كلها عباره عن فريقين فريق مؤمن وفريق كافر هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني قال اختصموا في ربهم لانه كان لاجل يعني ناس يؤمنوا بالله وناس يكفروا بالله لا ما؟, ما يفهم الايه السابله يقولنا هذا ذكر عده شرك قال هذا يعني خصمان اختصموا في ربهم يعني في الواقع هم كلهم عبارة عن فريقين وهم قال خصمان اختصموا في ربهم يعني كل السبب في المشكلة هو الأمر يتعلق بالله يعني في الدين ما هي أمر مثال في الدنيا ونحوها ولا الزاء على على أراضي ولا أموال هذا خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار عما قالنا الله يفصل بينهم قال هذا الذي كفر وقال قطعت لهم ثياب من النار اشتباه يصابوا بالنار تدخل في كل الأمن من كل الجهات الام... من كل الأماكن كأنه ثوب من النار فصلوا له جنة يعني ثوب من النار ذنّه جيله من النار قال بدله كاملة جيله من النار قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قالوا باكنوا يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار الحميم يعني الماء الحار لكن الحراره شديدة ما في حراره الماء في الدنيا هنا مهما بلغت حراره الماء في الدنيا بيتبخر ما بيصل الى حاله مثل ما بي... ذكرها الله في القران لان قال هذا الماء يسهر به ما في بطونهم والجلود يعني في حراره شديده حتى اذا صب من فوق الراس بيذيب. ايدي يذوب في الراس كله بيذيبه يذوب يصير وكل ولا معها كلها بالسيل والجلد كله يعني جسم كله بيذوب هذا ايش الماء ما بشي ماء. حرارة حرارة ماء حرارة في شيء ما حراره كذا له حراره كم حراره فذا قال يسهر به ما في بطونهم يعني لا قالوا صار يعني انه يذوب الراس كله ما ايش لانه قال ما في بطونهم والجلد وطبعاً ما هو اصل الله بعد ما ينزل من الرأس في يحفر في الراس حفره المكان كان يصب فيه يذهب كل ما يصل فيه ويصل في الجسم قال يذهب كله الجلد والامعه وكل شيء هذا لايش للفريق الذي كفروا يعني أهل جهنم ولا هم من حديد وقال عبده يجي لهم مقامع المجامعه هي قالوا اصوات بعضهم يقول لهم أصوات والصوت يعني ليه الصوت لكن صوت ما هو مثل أصوات في الدنيا صوت من حديد صوت بيو كبير وحديد وثقيل بعضهم قالوا نالويس احتضت على الجبل ويتحور رماد لأنك الصياد هذه باجي لأهل جهنم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها اختلفوا في تفسير هذه الايه كيف ان في الواقع من دخل في جهنم ما يمكن يخرج منها والله كده يعني الانسان عندما يحكم له بجحنم بيعرف من حين يدخل بيخبرون عاده ذاهم ادخلوا خالدين يعني لكم بس عز الدائم ما معكم كن... مخرج له يجي بيقنع وييئس من الخروج من حين يدخل من حين يموت واحد او من قبل يموت بيئس ان حد من جهنم هنا كيف يقول كلما اراد ان يخرجوا ما بيجي يعني ما عندهم الباب قالوا <تصفيق> فسروا هذا بعض في بعض الاحاديث قال ان انها بتقذف النار بتقذف يعني <تصفيق> هي بتكاره بتقذف بما النار الى ارتفاع كبير ويتلقون الملائكه بالمقامع هذه من حديد يدفعون بها ويردوه ويلا بي يعني النار بتتنفخوه بتجيب تقارح ونفختها وصلتها من دليل وين ومثل حين جوا قبا منها وقال لها ايش وطبخوهم بالمقامع ذه ورجعوا وهكذا يعني بالأراضي ما بيتماغ والأراضي الإرادة لو ما بيه إرادة حقيقية يعني, ب... <تصفيق> يعني قال يعني إذا قد الشيء كأنك قبا يسوي لا حين بيسعد من النار يعني بطلع إذا كان عراجوا بمعنى أنهم خرقوا يعني لا ما هو أنها خرقوا يعني كل ما قلت باقي يعني بيجي شيء يتحرك منها ولا قلت باقي وخرج منها بيردوا ما بل أنه بيفاردها قليلة وردوا هذا تفسير وبالتفسير آخر أنهم ما بلأنهم بيصاوعوا فيها في جهنم ما معهم لأين يخرج ولا يجهده وداري ما يجهده لكن من الحر ويشده ما يجهده بعد مكانه بيتنكع كلام تذامذ الإنجوبة حيوان ممكن. ما أدرى من هنا أخرج وبحثة يتنكّع له ويهما يجيب معان عذابه يتنكّع من هنا إلى هنا وما مخرج وما يسطنا مسألة إنهم يريدوا وقال له أرادهم يخرجوا المترجوق... وقال باقي باقي لسي ما بيشي نبلغ عاد كلمة أعيدوا فيها ها. ها. قالوا بعضهم إنه يعيدوا فيها يعني بيردعوه يجي يطلخ مكانه ما عدده ولا يطلخ مكانه لا يشتخلوا كمعه قال اعيد لان بعضهم قال لا يفهم من اعيد قال لا يلا ما بلمن عاد بلاوه وطب هو هذا التفسير الاول والتفسير الثاني كل ما يشتي يتنكع بدوره المكان وطف اخوه يقعد مكانه فيعيد يعني الى مكانه ما هو الى إيه وده مكان. الله ايه بيتحرك هذا وطف يرجع مكانه اعوذ بالله هذا مصير قال هذا الفريق هذا خصم والثاني قال إن الله بالمقابل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بدل ما يدخلوا في النار تسلحب وآخر كانوا في فيه جنات وبدل ما يصب من فوق رؤسهم الحبيب قال تجري من تحتها الانهار وبدل ما يلقطي عثلهم ثيابا من النار قال يحلون فيها من أساوط من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حريف لباسهم أحسن اللباس وأغلى اللباس وأجمل اللباس الحديد. وقال ويلبسوا ذهب أساور ذهب يعني الذهب بيقولوا بلازق ولا الأساور حل الذهب ليه هو جوز أصلا هو زينة لأنه حرمها لأنه ما راجع قال خصها الله بالإناث في الدنيا حرمها عليهم في الدنيا هو أثبتهم في الآخرة قال أساور من ذهب ولؤلؤ قال لؤلؤ قال ربما يكون إما أساور ولا حلي من لؤلؤ في الثياب يكون فيها شيء من اللؤلؤ تزين الثياب وايضا يعطوه كذا ولباسهم بها حرير هذا اللباس بدل ما يكون ذولاك لباسهم من, من النار ذولاك يكون لباسهم حرير هذا قالوا نزلت هذه الايه في معركه بدر عندما خرج ثلاثه من المشركين عتبه وشيبه ابن ربيعه والوليد بن عتبه خرجوا من يعني كبار من صناديد المشركين خرجوا وقالوا أخرج لنا يعني من يبرد لنا خرج كان خرج ناس من الأنصار قالوا نريد من بني عمنا لا قال لا يعني لا ليس بيننا وبينكم شيء نريد من بني عمنا فأخرج الرسول لهم حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيده بن الحارث تبارزوا يعني كل واحد برد الواحد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل واحد إما شيبه أو ربيعه يعني على حسب الروايات وحمزة قتل الآخر والوليد الوليد يعني وعبيده بيد ابن الحارثي من عند رسول الله هو هو الوليد بن عتبة كل واحد قالوا ضرب الثاني ضربه يعني حطته ورجع يوا علي بن أبي طالب وحمزة يكملوا على ذا عندك المشرك على الوليد بن عتبة وشلو صاحبهم البيضة هو يرجعه إلى المثلمين فهذا جاء مات فيها المهم أنهم ذورا خرجوا قال ناس خرجوا فيه ايش اختصموا في الله خاص مال جاندة الآية اختصموا في الله ناس ماش يعني ايش يعني بسبب الله هذا يدعو إلى الله ودولا يدعون إلى غير الله ومشركين بالله فقال هذا بيكون مصيرهم مصير المؤمنين قال في الجنة وهذا مصير ايش مصير الكافرين في جهنم بيكون قصيرهم قال ذي قتلوا ذا ما قتلوا ذا الحين وعبا يجيلهم في جهنم أعوذ بالله هذا الشعب لكن ما قال لا يقصر العام على سببه هو سبب النزول هذا لكن ما يقصر العام على سببه ده ده ده يبقى ده ده. في كل فريق وكل مؤمن وكل كافر يعني كل عاصي بيجي, بيجي أصحاب جهنم ويجي أصحاب الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد ايضا قال في الجنة قال باجي لهم كذا جنات تجري من تحت الانهار ومحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وايضا الكلام حكهم كلامهم بيكون كلام طيب يعني بيهديهم الله يوفقهم ويرغبوا في الكلام الحسن ما عدك سامع كلام بذيء في الجنة ما واحد سامع كلام بذيء مزعج قد يرغبوا ويتلذذوا في الكلام الحسن ما هذا حد يساعده جابر بكلام؟ يعني ما هم الباب إنهم مكلفين ما هم مسألة إنهم مكلفين؟ لأن ما, مكلف ما أبيش تكلف ما أبيش إنك تسوي حاجة لقيل ربي وتطيعه ولا؟ لا ما بلأ أنت قال باجي رغبه رغبة هدوء إلى الطيب من القول. وهدوء إلى خراط الحميد يعني باي يعني خليهم ربي يتلذذوا ويتنعم إيش بال بال بال بالالفاظ الحسنة بالكلام الطيب كن يتكلموا وبالجي ليش لي جيلنا فيما بينهم كله يعني أنت ما اسمع الله كلام يعني كلام مريح كلام يعني ما تسمع كلام فيه كلام فيه بذاءه ولا ترى خلوق فيه يعني خلق سيء ما ترى إلا كل شيء يسر قال فالله الله هداهم الى ذلك والنبي معنا رغبهم فيه حتى أنهم ما مسألة ان مثلذذوا به ما ما زلت انهم مكلفين به اه في الجنة اذا اصبحنا لا الحين عادي في اهل الجنة أه؟ أه؟ أه؟ الذين كفروا ورجع قال المقابل إن الله يدخل الذين عملوا يعني هو... الثاني يعني الطرف ما يسمى الخصم الثاني قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للآكف فيه والباد ومن يرد به فيه الحادم بظلمين نذقه من عذاب ألم هنا قالوا إنهم حذف الخبر الذين كفروا قال ويصدون عن سبيل الله، بصدوا عن سبيل الله وعن عن طاعة الله، ويصدوا عن المسجد الحرام. يعني الصد شيء كبيرة. بصد, بصد عن سبيل الله والكفر. ويصدون عن المسجد الحرام هذه اشياء قال هذه كلها أشياء يعني ما هي بسيطة. قال عن المسجد الحرام الذي جعلناه الذي جعلناه للناس كلهم سواء. الذي قاعد فيه والذي خارج. كلهم يجمع اهل الحرام <تصفيق> ما هو ما هو ما بالله الذي يعني ما هو حتى قالوا بيقولوا عندنا ما يتملك هذه فيه بس حتى عندنا عند في المذهب الزيدي وعند الشا... عند الحنفيه إن المفروض ما يتملكوا اهل مكة ما لهم يتملكوا الاراضي ولا يعني البيوت ولا هي ما المفروض انها مباحه بالله ولا يتملك انها أي واحد يجي يجلس فيها فقال سواء ال... قال جعلنا أهل الناس سواء من العاكف فيه والبعد سواء يستوي به هو جالس فيه و هو بادي أليه الجاي, الجاي من الخارج يعني عادة فيه. البادي يعني البدو لكن المراد أيضا حتى غيره حتى يعني الآتي من المدن الأخرى و من يريد فيه بإلحاد الذي يريد فيه أي فعل بإلحاد قالوا ما ذكر المفعول هنا و من يريد فيه شيئا أي شيء حتى بسر إبهان الله التعميم يعني من يريد اي شيء بإلحاد يعني وفيه مال الإلحاد هو المال مال عن الصراط السوي بالحاد بظلم من, من يريد اي تصرف اي شيء من الأفعال بإلحاد حال كونه فيه يعني ما يلعن الصراط المستقيم حال كونه ظالم في هذا التصرف نذيقه من عذاب أليم كونه بظلم حال ونذيقه له وكذلك نعم لكن هنا قال من يريد فيه ما ذكر وش يريد ما ذكر خلاه محو لأنه كان يشتئ أي شيء أي معصية أي شيء كنا حتى نفهم تناقضنا ربما لو هي طاع لو هي صورة هطاع وأي شيء يريده وقصده الإلحاح ولا يعني إنه يخرب على محق ولا يسويه في بيتي قال الله هذا بلي لأن في هذا المكان المفروض أنه تراعي حرمة هذا المكان وحرمة الناس ولا يتعدى فيه اي انسان حتى قد ضمن الله امن الله المجلمين فيه ما يقتلوا آه. فقال اي واحد يريد فيه اي شيء فقلنا حذفه للي يعمم من يريد فيه شيء اي شيء كان وهو ظالم وهو ملحد في هذا الامر الالحاد هو الظلم هو المال اصلها المال ما بيقولوا يلحد واحد في القبر يعني يجي في طرفه اللحد في القبر يعني يحبو حفرة في طرفه اذا هو مال يعني ما يجي واحد على يعني في في ال في الطريق المستقيم ينحرف فالإلحاد يعني فيه انحراف من يريد فيه أي شيء بالإلحاد يعني بميل عن القصد بميل عن عن عن الطريقة المستقيمة أيضا أكد ذلك قال بظلم حال ثانية بالإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم هنا أيه كان قال من يريد فيه مائلا على الحق ظالما نذكه من عذاب أليم وما قلت آراء هذا نزيجه؟ الباهرة ونظف عذر ونظف عذر نبما قال نعباش قال نبقى الله لا أسكن في بلدني عجب الله بالحمد المعظم هذا قاعده مكتب هنا قالوا إذا حين من يريد خبره نزيكم من عذاب الألم وخبر إن الذين يفهم من هذا يعني إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ومسيط الحرام نزيكم من عذاب الألم هو دل على ذي دل عليه يعني محدثوه دل عليه جواب يعني خبر من؟ إن الذين الحين الأول إن الذين كفروا صدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنه للناس سواء من العاقب وفيه البعث وإيش مالهم نذقهم من عذاب آلم ما قلت خبر إنا ورجع قال ومن يريد فيه الحادث من نذكه قال ذي يريد فيه نذكه وإن الذين كفروا صدّون وإيش مالهم قالوا معنى عليه يعني نذقهم، ما بلنه محدثوه دل عليه خبر الشر ها <تصفيق> نعم واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر خبرها نذيقه من عذاب الالم مقدر يعني دل عليها المذكر نذيقه لأن الخبر من نذيقه إن الذين كفروا وسدوا نذيقهم من عذاب الأليم نذيقهم نذيقهم وذيهم أبلغ خبر يعني عن من قد يدل على خبر الله قال وَإِذْ ابوانا لابراهيم مكان البيت أَلَّا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قالوا هنا بوانا لابراهيم مكان البيت يعني هيئناه له هيئنا اهله للعباده يعني سوينا هذا المكان للعباده وجهزناه هذا معنى بوأنا. البو... قال في معنى هذا معنى يعني هيئناه للايش للعباده وسويناه للعباده كيف سويناه مهيئه ونسوي للعبادة قلنا لا تشرك به شيء وطهر بيته للطائفين والهالك هذا قالوا هذا التبويه يعني هو تطهيره من الشر هو تبهير يعني قلنا لا تشرك به شيء يعني حين كنت عند البيت وبتطوف على البيت جهز البيت وابنيه ونظفه وطهره وطوف عليه ويعني يعبد به بالطواف لله لا تي يعني لا تكون في شرك عندما تطوف <تصفيق> هذا معناها هيئنا مكان البيت هيئنا لابراهيم مكان البيت قال قالت زمخشري إن, ان هنا تفسيريه و اذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي الا تشرك بي تفسير لبوانا كيف بوانا لابراهيم مكان البيت قلنا له يعني كاننا قلنا له كيف كتبوا قال قلنا له لا تشرك بي شيء يعني عند الطواف عليه ويطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يعني يطهر بيتي الذي يطوف على الكعبه والذي يصلي والذي يسجد والذي يجلس الذي يمكث في هذا المكان اذا هنا بهذه الافعال جعلنا البيت هذا مهيا للعبادة يعني المكان ما احنا هينا العبادة حين قلنا يبنيه ويطهره ويعني يعني يطهره الذي يطوف والذي يسجد والذي يعبد في جاء معنا هيئنا المكان هذا للعباده الطائفين. ما بل من معنى كذا قال وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت يعني, جال المعنى يعني هي أهل قال المعنى يعني هيا أنا للعبادة وذلك في قلنا أن أن تفسيريه لا أنبلق ليش هذا لا ما أنا هيا أنا المعنى بوّعنا يعني كيف جهد يحد كيف جهّدنا هذا المكان للعبادة يعني قلنا لإبراهيم ابنه ونظفه وطهره وبهذا بو أنا. عباده على المستفاد من السياح. نعم. يعني مم. اشتى. حين قلنا نا هنقول نا الإبراهيم لأنه قال الله لإبراهيم ابني البيت. حدد له الله المكان قالوا أنه هذا هذا الضريح حتى جاء المكان معلوم. مكان الكعبة. مم. كان المكان الكعبة معلوم جاهد وجاب الكعبة قبل ما باروفع عس قبل إبراهيم. إيه. ما أس... قبله مكان مكان الأسات قال هذا باجي. فجاء إيش إبراهيم يبني في الله المكان ذي قال إبراهيم يبني فيه. فقال ابراهيم ابني فيه ويطهره وينظفه ولذي يركع ولذي يسجد ولذي تعبد فيه إذا جعل الله هذا المك... حين قال له يا هذا هذا مكان العباده هلا يعني كان إحنا قلنا له حين قلنا له كذا هو هذا تجهدنا له العبادة تهيئه للعباده هو بقولنا وهذا معنى التفسير اذا كان الفعل فيه معنى القول وش معنا بوانا لإبراهيم يعني قلنا له طهر بيت ابني لا البيت لا وطهره لا. للطائفين والقائمين والركع السيد يعني ولا شي نقدي شيء او غيره ان قائمين يعني اللي يوقفوا عنده ويجلسوا يعبدون قائمين يعني واقف يعني يواقف يدعي الله للطائفين والقائمين عليه ما بيطوفوا والركع السيد لا الواجب اني يجلس يدعي ربي البيت والكعبة هو انا لا الكعبة هو حولها؟ لانه قال للطائفين يعني اللي يطوف حولها بين الظف حول وكذلك داخله. الك <تصفيق> الكعبة البيت هي <يا> الكعبة. هي <تصفيق> الكعبة إلا. إيه بسبر دافع. ما ما بيتدخل عن <لو>. جوها <تصفيق> راح بيسبر إلا <دافيها. تصفيق> بيسبر لحين تغلب هذا الحين إلا بيسبر. هذا مندوب نكون يرجع عاديا. فينا مكان لا مكان لها نفس المكان. يبت... لا هي الكعبة وحالها ما حواليها إلا دي قال مكان بوانا مكان يعني جهزناها المكان بأنه يعمر البيت قال بوانا الإبراهيم مكان البيت حتى قال مكان البيت ما قال كعب يعني نفس البيت والكعبة كعبه بس آه. المكان اللي الكعبة فيه الله تشرك به شيء وطهر بيتي للطائفين والكائمين والركع السيد وأذن في الناس وبعد ما تسوي ذا الأمور رح داعي في الناس كن بصرة التجمعات وقل فيهم اذن في الناس يعني اعلن فيهم بين الناس م. قل لهم إنهم يحجوا أذن في الناس بالحج ما بلقوا لهم كذا وربي بقى يجيب يعني في قلوبهم كذا الرغبة أذن في الناس بالحج قل لهم يحجوا إلى هذا المكان في أماكن يعني في بلاد الشام وفي أماكن قل لهم داعي الناس أنهم يحجوا داعيهم يعني حين يقول في مجامع يأذن فيه، يصيح ويضعيب في مجامع ويجي اللي أساس يبلغوا الباقي هذه ما هو عابر وانت دافعاً كذا يأتوك تلقى لو أذن الناس بالحق يأتوك إذا أذن البيك يعني إن الله بيجعل فيهم هذا الأمر يعني بيقولها الله إن إذا سبق كذا بيك الرجال يأتوك يأتوك رجال ناس ناسهم رجال بيسيروا سيرة يعني يعني كأنه بيرغبوا كثير من الناس حين ما تدعيم حتى إن بعض البيك لو مه يأتوك الرجال وعلى كل ضامر قالوا ويجي على كل ضامر يعني على كل جمل الضامر يعني ذي جو خفيف البطن. وفي يعني ذلكلام يعني نبجيه سريع وبدكطع مسافات طويلة ما عب فيه ايش عب بطنك كبير مرحب يعني بايجوه من اماكن بعيدة من اماكن بعيدة لا هزا قدوم ندعه بس بعد ما جعله بعد ما هيا وقدم في الناس في الحج يأتوك رجالا اذا رجالا يعني راجلين يعني ماشي على رجله. وعلى كل ضامر يعني وعلى كل جمر ضامر ضامر يعني قد بطنه قدو ايش بطنه فاضي يا كل ضامر يأتينا قال إذا يأتينا يعني الضامر إذا كل ضامر الجمال هذا يأتي من كل فج عميق من كل فج الفج الأصل الفج هو ما قلنا المكان بين با... الطريق بين الجبلين الطريق الواحد عبر الجبلين لكن كان هذا أصلها لكن كأنه أراد هنا من كل مكان طريق من كل قال أذن في الناس بالحج جاءوا من كل مكان راجلين ومشين ومسافرين وراكبين من كل مكان قال <مام بيكتور> يعني ان الله يجعل فيهم رغبه وهذا شيء عجيب في الحج <مام بيكتور> من كل طريق يعني من كل طريق لا من كل فج حتى في غير مكه يعني بعيد من كل الطرق يعني بيجوه بيجوه من كل مكان وهذا امر قلنا غريب كيف ان الله يجعل رغبه في الناس للحج في الناس الحج يعني شوف الحج يعني بعضهم قالوا ما خلاص يعني يعني قالوا بيبكوا إذا قالوا ذي يعني بهداوم الحج يرجع مع ايسر قال بيبكي حين مع ايسر حج حين يسمع التلبيه والله في تلفزيون ولا في راديو ولا يعني من من الحزن فيعني إن الله بيجعل في النفوس شيء غريب فهذا من الآية ما بلا داعي الناس وبشرك يا ربي تخلي باجي جاك من كل مكان والذين في الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل رام يافين من كل فج عميق قالوا, في قالوا أنا في أنا <تصفيق> قال ليشهدوا منافع لهم قال لي. عميق يعني بعيد مسيح ولا؟ لا، هو كان بعيد وكل الفج بعيد مسيح يعني وكان فاز يعني فأني شي... <تصفيق> لا لا بيقول لهنيها العميق يعني المراد البعيد من كل مكان بعيد لأن عميق بحيطه غوير فقام عميق يعني غوير بعيد أهلاً <تصفيق> جذاب قال ليشهدوا قال بيجو ليشهدوا منافع عليهم يحضروا هذا المكان يشهد منافع دينية وأيضاً دنيوية يعني منافع يعني... دينية فإنهم يت... يس... ولا حين إبراهيم هنا في هذا المكان آه. يوعيهم ويفهمهم الدين ويصحهم ويوع... ومنافع دنيوية قالوا بيجوا معهم بعضهم بيجيب بضائع من هنا ومن هنا وكل واحد من كل بلاد وتجمعوا وتبادلوا في ولا... فيجي منفعه كبيرة لكل الناس فلوقفك الحج ومنافع ويذكر الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزق من بهيمه الانعام قال بحيل الناس من كل فج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات هنا قالوا في ايام معلومات يفسرها الامام زيد بان الايام يعني روايه عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب انها العشر من ذا الحجه يعني ويذكر اسم الله في هذه الايام ويذكر ايه ويقولوا بعض من المرض يعني كان الأكثر يعني اكثر الذكر هنا والمراد بها ايش؟ يذكر اسم الله حين يذبحه لأنه لانه قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رجعا يذكر اسم الله على البهائم الذين يذبحون الحيوانات قال يعني ويذكر يعني البهائم ويذكر اسم الله عليها لأنه قال اسم الله على ما رجعهم من يذكر اسم الله على البعيد ال الأنعام ذي رجاء من الله. فيما بلنا معنا هذا سهل لكن معنا جا هذا جاء معنا حي وكسدك بس يقول الله أكبر بسم الله الله أكبر لأن قالوا كان ال قالوا كان الكفار بيروح يذبحوا ويقولوا لهذا لللات هذا للات هذا لمنات هذا للعزه هذا الكذا يذبحوا على يذكروا اسمها، اسمه هذا وش يقول الله صحيح يقول ذا الفلان سلمه الفلان على الفلان قال هذا على اسم الله على يعني على على كل على اسم الله يقول بسم الله والله على على على على على على على على ما رزقهم على على على على من على لما على على على يعني على على على على التي على على على على على على على على على على على يعني على على بعد إذا كان قال ليذكر ليذبحوها وينحروها ويذكر اسم الله عليها عند الذبح ما بركز على الذكر لأنها الأهم فإذا قالوا إذا ينوي واحد عند الذبحها ولا يقول مراد به إيه؟ ذكر الله وعبادة الله ليذكر ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رجع من بهيمة الأعناق فكله منها إن يذبحوا قال <تصفيق> فلذا بعضهم يقول بعضهم يشتينها يعني إنها ان المراد أيام النهر قال فهذي بترد لوما لوم الحديث عن أمير المؤمنين إني بنقول إن المراد بها أيام ما المراد بها العشر قال له لا إن هناك حديث عن أمير المؤمنين بأن المراد بها هي العشر من ذي كلها لو المراد بها ما ما ما الله ما ولا هو اللي يشتغلها تمام لكن هم بيحملوها هالهادي ولا بيحملوا تيح على أن أمراض الأيام بهذه الأيام الأيام المعلومات العشر والأيام المعدودات أيام التيم لكن هنا بالنسبة قال يعني قالوا إنه يذكروا اسم الله يعني يذبحوا ويذكروا اسم الله حين يذبحوا <تصفيق> وهذا الكلام ما بيكون له في أيام النحر بس الباحة وال أيام النحر يعني أول يوم وثاني يوم وثالث يوم, يوم بالعيد سبحان الله واحد من يقول يذكر على البهيمة يذكرها يذكر اسم الله على البهيمه ايه من بهيمه انا ما رقد من البهائم يعني حين البهوالين رجع قال بعدها فكلوا منها لا ما ان الله ما ان الله ما امر في العيد لا, لا عندك ما في قلت ما الله يعني يقول بسم الله حين الذبح وقت يا ابشي سبع ما ايام كلها ما قال منها اذن حينها قال حين ويا اسم الله كانه قال ليش منافع لهم وانحروا الابل ويذبحوا الكباش والبقر وينكروا اسم الله حين الذباه وفكلوا منها بعد ما يذبحوا قال كلوا منها يعني لأن بعضهم قال لا يعتقدوا أنه ما يجوز لهم من الأكل منها الذبائح ايه كلوا منها واعطوا البائس الفقير يعني وايش للمحتاجين كان البقيه تشتد عليها الفقر هذه اوجعه هنا ما بدي في غير هذا ما لا تتبح. لا, تتبح. لا تتبح. يعني في الحج لا لا تجب ننزل هنا غير ما بلاش كروز الله حين ينحروا حين انحروا في هذه الأيام تذكروا اسم الله بس لأنه كانوا بجو يذبحوا عند الكعبة كان بجو في أيام الحج يذبحوا عند الكعبة ويذكروا آلهاتهم أعلموا أن يذبحوا في هذه الأيام المحلومات لا يذكين لا لا يسمي قالوا وَلَا تأكلوا مِمَا لَمِذْكَيْتُوا اللَّهَ عَلَى في أيام معلومة على ما راكلوا منها وعطموا البائسة الفجير بعد ما يذبح الناس ثم ليقبوا تفاقهم قال يقضوا تفاهم يعني كأنه ينظفوا قال الاوساخ يعني يقضوا اظافرهم يعني, يعني يقربوا الاظافر يحلقوا الشعر يحلقوا انتفال ابطي يحلقوا العانه يتنظف <تصفيق> هذا التفث كانهم قالوا التفث في اللغه الاوساخ وبعضهم بيفسر التفاهم بهذه الاجزاء يعني ذي يزيلها قالوا يقطع قال حين قال ايه يقضوا يعني يبعدوا الاوساخ نبيقولوا يقضي كذا يعني يبعد. إيه يبعدوها لأنها مثلًا بيجي تحت الأظافر وفي بين الشعر وفي في لأنه ممنوع من كسر أظافر ممنوع من حلق الشعر. لما هذا اليوم لما يوم العيد قال برجع قال بيذبح واحد وينحر هذا طبعًا وبيرمي واحد بيرمي واحد يوم العيد ورجع قال بعدها ثم ليقظوا تفزعهم يعني اتنصبوا. يدحلوا قوي يحلقوا روسهم يعني اللي تحلو قوي يتنظفوه انا اندفع بطوه يحتاج واحد يحلق يحتاج واحد عندك مندوب لكنه ممنوع وقت الحج ممنوع لا يكسر شعر ولا يحلق ولا يقل اضافيره ما ممنوع أكثر الحج مم. كما ود قال خلاص نظف وسبرواهم ثم اللي يقضوا تفدهم بعدها يعني سهله هنا في الواقع اللي يقضوا هنا قالوا فاد الاباحه لأن كانها ممنوعه في اثناء الحج ثم قال ثم اللي يقضوا تفدهم ثم يقضوا يعني يبعدوا ويتفذ قال بيقرو يقضي كذا يعني يبعد يزيله يقرو يقضي الحاجه يعني يبعد مم. كان يخلص من حاجه ثم لقوا تفتهم ولي دورهم قال ديت نزار والله عليه واجب وليطوفوا بالبيت العتيق ويرجعوا يطوفوا بالبيت العتيق هذا الطواف اللي قالوا طواف الزياره هذه هو الطواف ركن من اركان الحج هو ذاه ما هو طواف الوداع لا طواف اللي طواف الزياره البيت العتيق قال العتيق يعني كان ما يجمعن العتيق يعني القديم و ولا العتيق يعني ال... قالوا بعض من منه عتيق لأنهم ما قد ملكه جبار أو طاغية ما قد صلت عليه كأن عتيق لا ما قد صلت عليه يشل له ملكه عبد خله حي ما قد صلت عليه إنه يشل له يملكه يعني يجود له يجود له يعني ما يعني حد أحد يدخله م. ما قد أحد ماكل منه وبعضهم من يفسر إنه قال ما حد استطاع أن يهدمه إلا ي يخربه إلا منعه الله. قالوا ها كيف الحجاج إذا حين قال ما قال ما دخلني يهدمه فما قسمه يدخل البلاد ما بلنهم حين جاهم تحفلين عنده ضربوا. ما ما قسم ما غرضهم يخربوا الكعبة حتى الحجاج ما غرضه يخرب الكعبة. ولا قالوا ما به واحد أراد أن يهدمها يتمال لا يمنع ربي. قالوا هكيف الحجاج ومدري ما الذي حاولوا ضربوا القعبة ورمواها بالمنجلين قال ما أرادوا إنهم يهدموها ما قصنا ميهدموها لم يستور عليه أمم لم على المكان فالإذا والموصل وصلحوا حسنوا يدموه الحجاج لأنه غدموا أيوه لكن ما قصته في الواقع ولوه كذا ما قصته يعني إنه ما رأى حرمتها ولا في الواقع ما قصته يخربها لأن حين دخلوا تمكن ما فالبرق بينه وبين أبرها شيء اي شيء أبداً. دمهام مرة فمنع ربي فقالوا بعضهم عتيق لا يجل هذا الامر وبعضهم قالوا بالتفسير العتيق انه يعني الكريم انه العتق الكرم مم. البيت يعني البيت بيت مكرم تانا هو قبل اشي شيء من المدعو قالوا ولي الطفو بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فخير الله عند ربه قالوا هنا ذلك يعني هذه بيستخدمها المتكلمين في الانتقال من موضوع الى اخر <تصفيق> خطيب هذا وإن استغفر الله لي ولكم هذا وإن علينا كذا وكذا ينتقل من موضوع إلى موضوع هذا بي... هذه العبارة ذلك يعني الأمر ذلك ورجع انتقل إلى قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه الذي يهتم بحرمات الله يعني بما حرمها الله يقدسها ما ينتهك حرمات الله فهو خير, فهو خير الله عند ربه وحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم حل الله الانعام هذه هي معنى ثمانية الأنعم ثمانية أشياء الإبل والآش والغنم والبك الإبل طبعاً ذكر أنثى والغنم يعني والضان هي الكباش الضان ذكر أنثى والمعز ذكر أنثى والبقر ذكر أنثى يعني بيعتبره ثمانية ده ده نعم هذا كان حلت لكم هذه. إلا ما يتبا عليكم تحريمه الذي يتبا عليكم تحريمه هو حرام مثل الذي تموت الميتة ما هي هذه يسموها، هذه سقط من فوق بيت، ولا من فوق جبل، هذه تموت بالبرد، هذه تموت بالخندق، هذا ما تحل، من أين خرجها؟ إلا ما تلا عليهم، هنا ما يطلعه في الوضع مظاهر، يشمل سواء الذي قد يطلع عليكم ذحين، ولا يطلع عليكم في المستقبل. ينتلو بخير المستقبل. أوه، نعم، تمام. إلا الذي نتلوه عليكم سواء تلناه نتلوه الآن، ولا في المستقبل. يعني هذا الأعوام حلال إلا الذي بنقول لكم إنه حرام سواء بنقول لكم ذحين لأن قالوا بعضها جتلا جاءت وبعضها جاء في المستقبل مثل الموجود أو المستقبل قالوا جاء في المستقبل ويطلع إلا ما يطلع كأنه شامل يعني الذي بيتلا عليه سواء الحين ولا في المستقبل. هل يطلع؟ تمام سواء كله مم. إلا ما يتلا عليكم. فاجتني برئس من الاوثان يعني بيقول احل الله لكم على الانعام وحل يعني جعل لكم من الله من الحلال ما تكتفون به فتركوا الايش اذا فاجتني برئس من الاوثان يتركوا الاوثان يعني قالوا هنا من البيان ايتني بالالهات ما بلا ثم الله ريس ينذرها لنا اي ما تلوم من النجاثات هذه الاوثان اتركوا النجاثات التي هي الأيش. الاوثان اتركوها فاي سنبرج من العوزان بغروم بيانه ونلتي ولوزان اي سنبور مره لا يقرب ولا يقرب ولا, ولا ولا ولا ولا يقرب ولا ولا يقرب ولا ولا يقرب ولا ولا يقرب ولا يقرب ولا يقرب ولا يقرب ولا يقرب قالنا بالأش بالافان ها قالنا خلف بعوض قالنا في عبادة رافان يجني برئيس الأولدان ويجني بوقولك كذب معنى الكذب ما هو بسيط قال انه إنه قال ما إذا الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب وما قال والكذب بهذه الى الفجور والفجور هذه الى جهنم وفي آية يعني في حديث آخر إنه إن ما إذا الرجل يكذب حتى يصل في يعني في يعني إيش يعني قال اسفل قعر في جهنم بسبب الكذب حد يرافع الامال انه ما زال الرجل يكذب حتى ينزل الى يعني انزل من يعني يعني قعر جهنم حتى الى قعر جهنم في أن الكذب ذا رذيلة يعني استنكر بشكل كبير غريب أن البعض يتهاون في يقدر قدر انها شيء بسيط ولا ما يتتنافى مع الدين تتنافى مع الدين الكذب و الناس يركّف كرهنا ربي مع بعض ثلاث نعم في تربية من الأوزان من الأوزان ويتربو كون الجور يعني كوركذ أي كذ لا ما بلار في في تربية من الأوزان يعني ربما إن علاقة لأن في تربية يعني قد أحل الله لكم هذه الأشياء في تربية لا تروح ت لا تروح تقربوا من الأوزان لأن مكاني بيتقربوا إلى الأوزان بأي فالذبائح حاله فيجتنبوها ويجتنبوا كالذكر انها الكذب في اي شيء لان حتى من الكذب اللي كان بيقولوه انهم بيحرموا الذبائح لا بيقولوا الميته ناحرات ويستيقظوا ويجادلوا كيف قالوا الميته حر ربي ذي قتلها قال كيف انكم تبيحوا هذه ذبحها ربي هذه ذبحها الانسان وتحرموا ما ذبحها الله اذا مات ميته قالوا انها من ربي فهو حلال المفروض قال اشكال مهيد بحل الإنسان؟ قال هاو اجتنبوا قول الزور الزور هذا يعني يعني الكذب فيه ان الله حرم هذا ولا ان الله حل هذا ولا ان الله جعل عمر بعبادة هذا ان يجي بحل ما شامع الذنب؟ هاو اجتنبوا اي حلال اللي يقلبوا؟ نعم اشتري ارتباطها هناك قول الزور لانه يشمل يعني من الكذب حين يقولون هذا حلال وهو حرام يقولون هذا حرام وهو حلال يقولون عبادة هذا ولا ان يجيب التكرب والله بينهارها. نعم قال اذا بالريث الزور حنفاء لله يتني بقول الزور بالريث حنفاء لله غير مشركين به حال حنفاء لله, مستقيمين لله, مطيع لله. قال عد قال غير عن يعتبرونهم حنا فاعل لكنهم مشركين. بيقولون إنهم على الحنيفية. قال لا حنا فاعل الله يعني مستقيمين على طاعة الله. آه. لأن معنا الحنيف المستقيم. آه. ولكن غير مشركين به. هذا شرط فيها لأن يكونوا حنا قال حنا فاعل غير مشركين به. إيش قال لكن ضروري أن يكونوا حنا فاعل غير مشركين. نعم. يعني ما هو يقول إنهم حنفا وعدي يشركوا وعبي أخرى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد قال أبي يشرك بالله هذا بيقع في كارثة وهدايته أصبحت بعيدة ما عدا حد. حد من قذله من الحين قال واحد يهوي من السماء ورجع يتخاطبه الطير فلا ويمزعوهم ذا يقطعوه عدم هوي في, في السماء وهذا وي... عدم حد بس بريطانيا ما عليها نجاه ناعيا ناعيا والله يتهوي به قال ولا يسقط من السماء والرياح تترجم ب في مكان ما حد يصل قال في مكان صحيح يعني مثل هذا الأشخاص ما عدلها نجاه صحيح يعني صحيح لا يسي بعيد بعيد كأنه بعيد يعني ما حد, حد ما حد يصله ما هذا حد يمكن يصل صلاه ولا يقربه ولا حتى يدفنه فهنا اذا قال ابي يشرك، عن الحق ويبتعد عن طريق النجاه ما عاد احد ينقذه بييبتعد الشرك, الشرك ما هو شيء ما هو سهل يشرك بالله مثل يجي واحد ما بقى ما, من, مثل ما من السماء وتخطفه ولا من السماء وتهوي على من السماء ورجع الطير ولا تهوي به الريح في مكان هذا يعني من تاي ما عاد يمكن فقال هذا يشركهم بلها. ذلك نشترك يعني هذا الذي قلنا الانتقال إلى ما بآخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الذي يعظم شعائر الله الأشياء التي جعل... قال الشعائر التي يجعل الله علام للعبادات علام للعبادات الأشياء التي يجعل الله علام للدين الذي يعظمها فهذا يكون من سبب تقوى في القلوب. <تصفيق> مثل الكعبة هو مثل الصفا والمره هو الشعر التي يعني الشعرذي ذي عليها رموز ذي تعتبر رموز حتى من ضمنها من ضمنها ال ال ال البدن البدن ذي بي يدبها واحد شعيرة البدن ال يجعلها واحد ذي بييجعلها يعني خدي قال ومن يعظم شعائر الله أذيه عظم شيء شعائر لله يعني شيء لأنه علم للعبادة ولالتقوى ول هذا فهذا يعتبر من تقوى القلوب لكم فيها منافعه حتى الظاهر إن قالوا منها أيضا الأيش الإبل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى هنا قالوا الشعائر بيدخل فيها هذا الإبل والحيوان الذي بيتساق فقال الله لكم فيها هذه الشعائر الشعائر هذا هذه الإبل لكم فيها منافع قال لكم منافع إلى أجل المسملة. ما أقتددك. في بيسبر قال والركوب فوق يركبها واحد يستفيد من ألبانها له في ما هو عامة هي يقصر على يقول ومن شعائر الله قم قال هذه الله ما يا لا الكلام الوثاوي ومتع بيقول لكم فيها يعني إذا المراد بها هنا في عهد مدري ولا يونا يونا كلام ثاني قال لكم فيها يعني في الشعائر هذه في عن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى تنتفعوا بها لا ما وقت ما بلاه مش الشعرة يدرن بدن، ما بلاه يتنبها ويعني يللها يتنبها يحترم يعني يتنبها ويدرينها لله حتى قالوا يحاول واحدين يكرمها وانتبه لا لا يشغلها ولا يجي بصفها حتى قالوا بعضهم حتى انه يحاول إنه يختارها جيدة يختارها جيدة قال لكم فيها منافع الى اجل المسمى ثم محلها الى بيت العدن نبغى القلوب تعظيم فإنها يعني بان تعظيمها يعني بانها يعني هذا الشاعر من تقوى القلوب يعني, يعني هذه هذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله نشتئ حبيب لا بتقدر شيء فيه بس. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها منافع هذا الشعائر. قال هذا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يعني لما أيام من ثم محلها إلى اليوم. قال ثم محلها. المحل هنا قال يعني الذبح محلها يعني وقت الذبح. وقال لا مكان الذبح إلى البيت العتيق. يعني تذبح في في الحرم يعني. يعني قال لكم فيها يعني ما وقت معين وهو أيام العين النهر هذا إلى أجل المسمى ثم محلها يعني وقت يعني مكان الحلال يعني ما بزور البحار في أي مكان بزور البحار لا في الحرم مم. ثم محلها إلى البيت العتيق يعني الم محلها يعني هو مسطر ما مكان البحار في البيت العتيق في الحرم الله الله إن الحرم كله بيقولوا نظهر وما حوله ما لا ما يشتل الكعبة نعم ولكل امه الهنا اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سوره الحج صفحه الثلاثه مئه وسته وثلاثين ايه اربعه وثلاثين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخفتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لا نافع هدمت ما ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله لكوي عزيز الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عادبة الأمور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ ضُمْ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ للكافرين ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأيِمٍ مِنْ غَرِيْتِ نَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَائِيَةٌ عَلَى عروشها وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خاوية عَلَى عروشها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 قل يا أيها النات إنما, إنما أنا لكم نذير مبين فالذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات لهم وَرِزْقٌ ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بائتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الله تعالى ولي كل أمة. سُنَّة رَحْمَٰن من الشيطان الرجيم رَجِيمٌ سُنَّة رَحْمَٰن رَحِيمٌ. ولي كل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله عز فكل أمة من الأمم جعلنا لها منسك. منزك بيقولوا منزك يعني عباده عباده بالذبح يعني تعبدناهم بذبح الاضاحي قال لكل امه جاءنا من سكن اذا تعبدهم الله بالذبح لكن ليش عبدوا الله بالذبح ليذكر اسم الله يعني يذبحوا اذا هني تعبدوا الله بالذبح البهائم ليش ليش قال لي ليش بتعبدناها قال نحن نذكر اسم الله تعبدنا جعل الله هذا النسك جل الناس يذكروا اسم الله قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعم يعني ليذكر اسم الله اثناء الذبحه أو النحر النحر هو طبعا للإبل والبقر والغنم هي تذبح قال إذن, إذن الله جعل هذا النسك وهو ذبح الحيوانات قال ليذكر اسم الله إذن الذكر هو مهم فلذا قالوا إذا ما ذكر اسم الله يعني بيقولوا ذبائح المشركين لا تؤكل ويعتبر محرمة ذبائح المشركين لأن قال لغرض من الذبح يعني من من شرعية الذبح فعبادة قال إيه ذكر اسم الله ليذكروا الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعار يعني أثناء الناحر أو الذبح قال هنا يذكر اسم الله يعني ضمنهم مع معنا الشكر يذكر اسم الله على أذنا الذبعة والنهر ويشكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأعمام فإلهكم إله واحد ما هو قال ولكل أمة يعني كل الأمة ما هم بلا هذه الأمة هكذا يعني متعبدين بالذبح لكن ليه يعبدون الله بالذبح للحيوانات قال إيه يذكر اسم الله قال وإلهكم قال فإلهكم فإلهكم إله واحد إلهكم وإله الأمم السابقة هو واحد فلذا جعل كل أمة جعلها هذا التكليف يرتبط هذا الكلام حين قال لكل أمة جعلنا يعني مسكن واحد إنهم يذبحون ويذكروا اسم الله أثناء الذبائح ويشكروا الله على أيش على النعمة هذا فإلهكم إله واحد إذًا قال فإلهكم هنا قال كل, كل الأمم لأن إلهكم إله واحد إلى هنا وإلى أمة محمد هو إلى... يعني أمة موسى الى أمة عيسى الى أمة إبراهيم كل الأمم من عهد آدم عليه السلام هذا إذا يبين حين جعلنا قال ليش جعلنا لان إلهكم إله واحد هو نفس الإله هذه ايش الذي تعبدهم فإذا كان كل أمة مكلفة بهذا الأمر أو توعدت بهذا المنسك المنسك يعني الذبح نعم لكن قال اللي يذكر اسم الله لأن دولا أصحاب مكة غيروا عاد فيهم ناس تينكار عليهم حين قبِيروا هيدباهو للأصنام <تصفيق> ما أبي يعني هو أثر الذبح هو اللي يذكر اسم الله وده يكبروا هيدباهو للأصنام ووو خلا الله بل دبِين ما بهالأصنام يعني إنهم يعني فعلًا عجيب يعني حتى يعني كان في زيادة استنكار عليهم خالفوا كل الأمم حين يقول إن لكل أمة قال إذا فإلهكم إله واحد فله هو أسلموا بيقول إلهكم إله واحد هو إلهكم إله كل السابين كل الأمم هم عبدين بهذا يقول يقول اسم الله اذا أسلموا له وانقادوا وافعلوا ما يأمركم الله به لا أسرح الذبح ولا لا له قاله وبشر. قال وبشر المخبتين يعني وبشر الذين يخضعون للك اللي ما جاء في الشرع المخبث قالوا كان هذي بيرضى الذي بيمتثل حتى بيرضى بكل توابع المخبث بيقالوا أصله كانهم من ال... بيقبلها بهدوء ما بيضم ما بيعارض <تصفيق> أصله قالوا كانهم من الخبت إحنا عارف الخبت يعني المكان المط المكان الأيش <تصفيق> بيقولوا المكان بيقول الساحل على الساحل بيسموه خبت والأراضي يعني الأراضي يعني سهل سهلة بسم الله قال إذا من هذا قال المخبتين الذين يخضعون لله ويعملوا بما أمر الله ويعني بيخافوا من الله ما فيهم عنجاهية ما فيهم تمرد. قال بهبئنا منا قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا لبشرهم. بشر المخبتين يعني الذين مثلو أمر الله يخضعون لها. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما ذكر إذا ذكر اسم الله ولا ذكر واحد بربي خافوا. في اي مثلا في اي موقف في اجتباه او يعني حتى مثلا يعني تعرض لمعصيات تذكر بسم الله وخلاص خافوا وجلت قلوبهم خافت ظهر الخوف يعني يؤثر في قلوبهم وص هذو هم المخبتين والصابرين على ما أصابهم اللي بيصبروا على ما أصابهم لأنهم ايش لهم عارف انهم لا صبروا بي بيناروا الأجر من الله ما هو يعني ما قال يعني لأنهم يعني لأنهم ما ما يتنافى مع الصبر مع, مع الايمان الإيمان لان لأنهم مؤمنين بالله وراقيين واثقين ان إذا أصابهم شيء إن الله بقى يجرم عليه خصوصا أشياء من عند الله فما بسخطوا هذا ولا المؤمنين المختفين ما بسخطوا يعني إذا قالها موت يقوم يصيح ويكسر ويحلق وينتف الشعر ويجدد الثياب هذا قال ما هي إذا أصابتهم المصيبة قال إيش يعني قال بيصبروا عليها بيصبروا عليها ولا يعملوا أي شيء يتنافى مع يعني بيرضوا بهذا الأمر ويسلموا لهذا لله ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون كلنا لله وإحنا ما بقى نرجع كلنا إليه وما يعني فلا إيش ولا نستخطوا وإحنا راضين بأيش ما جاء عن الله إذن هؤلاء المقبتين قال الذين قال ذي أمر الله الرسول بأن يبشرهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم قلنا تيه انتبه هذه بعض الناس بيجوا بيصخت ولا جوا كما جاء الحظ جاءوا بيصيح ليش منا كذا ليش منا كذا جاءوا وبعضهم بيخربي الذي بعضهم إذا جاءوا مرض ولا موت ولا سواء بالنسبة يعني أعز على أو ولا مرض في نفسه يجي قدم ثياب يجيب. يعني نتف شعر يسبر صياح منكر هذا قال يعني يعني يعني نهى عنها الشرع والصابرين على ما أصابهم والمجيم الصلاه الذي أيضاً بيقيم الصلاة مقيم لها يعني ما قال بيصلوا لأن رقم ما بشيء آية بتقول تؤمر بالصلاة ولا تمدح على أنه بيصلي أحد كلها بتقول أقيم الصلاه مقيم الصلاه يعني بيقيم الصلاة بيجيب الصلاة كويما بيجيب صلاة مش تجيمة لأن ما في أي أمر به أكثر من ثمانين آية فيها أمر بالصلاة ما فيها آية صلوا ما بل الصلاه إجامة الصلاة الصلاه الصلاة والمقيم الصلاة بحين. قال يعني بيقيم الصلاة يعني بيديها مستقيمة بشروطها باركانها في أوقاتها هذا ولا قال هذا بشرهم بشرهم بالجنة قال والمقيم الصلاة ومما ردقناهم ينفقون أيضا بينفقوا اللازم عليهم وقال فالإذا قال مما ردقناهم اللازم في الواقع ما هو لا شيء من ما أموالهم. ما أمر الله الناس بأن ينفقوا اموالهم جزء من أموالهم وهو ذكاء هذا الأمر ومن ما أعيش رزقناهم ينفضون وكذلك النفقات اللازمة هذه عليه مثلا ينفق على أهله وعلى زويته وعلى أقاربه الفقراء قال هذولا قال بشرهم وب... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير قال أيضا البدن البدن قال تطلق على ال... الإبل بجنب كبيره كبيرة وسمينة بت... كما سمن واحد بيقولوا بدين <تصفيق> كانه من السمن يقال البدن انها بتسمن والبدن يعني ال ال الابل فلذا حتى بعضهم بيدخلوا البقر تحت هذا المفهوم <تصفيق> لانها بتسمن فلان في حين اجسامها كبيره سماها بدن يعني يعني زي قلنا لكم دهن بيقولون من, الب من البدانه وهي سمن والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها لكم وفيها منفعة لكم وجعلناها مشعائر الله يعني جعلنا لكم فيها عبادة جعلنا فيها عبادة لكم وتستفيدوا منها لكم فيها خير وجعلناها مشعائر الله وتستفيذوا ويبحى بها وكذلك في تهدى في أشفة أثناء الحج لكم فيها خير لكم فيها خير كثير يعني بيجب أجرها كبير ورأضحية كذلك بيجب فيها أجر كبير لكم فيها خير يعني منفعة كبيرة وهذا ذلك في الآخرة. فذكر اسم الله عليها صواف. قال فذكر اسم الله على هذه البدن حين هي صواف. قال الحين تصف قدامها يعني انقبضة. الحين تكون واضحة. لا أصلًا الإبل بيجي واضحة يعني شيء ذحين وقت الذباحة وقت نحب الابل قال تنحب ما يملل الغنم ولا البقر بيعني يعني تسدح ولا يفجعوها ورجع يذبحوها الإبل يوم يعني ذبحها يعني ما بتذبح قال تنحر يخلو الجمل واقف على رجله قال هذا صواف يعني بصف أقدامه قال إذن إيه لا تخرج نعم قالوا فإذا تبقى ينحرها يذكر اسم الله قال يعني اذكر اسم الله حينجي يبقى يذبحها حينجي يبقى ينحرها وهي موظفة لنا بدون حرف الجمل هو واقف بيجو واقف الجمل ونحر فيه طعن هنيه في بيقولوا يعني في مدري إيش في سمواته بي وطبعا يعني طبعا الجمل جاب دي عبارة عن الذكر وقاعد له كم ما جاء وسقط قالها اذكر الله حين تتعانى وأحين بتتعانى وجهه واقف واذكر اسم الله عليها صفات يعني صفات أقدامها وهي تصف أقدامها يعني وهي واقفة اذكر اسم الله عليها وهي واجبة لأنك بعد إنحرروا واجب يعني أسر ورجع بعدها فإذا وجبت كما يعني لأن بجلس لفترة وسقط قال فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت جنوبها بي... سقطت على ما أبصرت بعد ما إنحرروا بجلس كليله وسقطت حتى كانها سقطها بقوة قالوا قالوا وجب هنا معناها سقطت وجبت جنوبها يعني سقطت حتى فيها شيء من القوه وال يعني وكذا يعني السرعه أوه. قال فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها يعني سقطت على الارض يعني ماتت اذا ماتت ال قبل بعد ما تنحروها وتذكروا اسم الله عليها فاذا ماتت وسقطت يعني سقطت وماتت فكلوا اي أوه. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها كلوا من هذه الابل ما هي محرمه عليكم ويخصروا سنة إذا ما قدوا إيها واجبة على واحد مثل مثل إذا هو يعني ما بالله واحد بيزبر بها ولا مثل أضاحي مثلا بيزحه بها الزبحي كيف تدبر؟ هل إيه؟ إذا دبر لا <تصفيق> بيقولوا النهر ما بيزبحوا في العبل بيجوا بيزر لكن ما جاهدون كيف بيزره؟ كانوا بجد العرب مجمع أحنية في ذي المكان وبيجيوه سهل بيجوا سهل ولا من هذه بيقاض عليه جمل لا <سؤال> <ماشي>. عجيب <سؤال> <هو الصغير. سؤال> <ماشي. سؤال> <سؤال> ان الابل يعني فيها فيها بوة كبيرة ما بلنا ان الله سخر لنا هذا يعني جهلها وخلها تجيتت عنها كذا يضربها في النهر وين أراه؟ يعني عجيب رأيت مرة في مقطع فيديو. مدري كم بيجو يعني بيجو عجرها جماله أكثر وبيقول بهم واحد واحد ما منستروا يذبحوا كبش في ذاكرة اللحظة ها قال إذا فهمنا قال حين قال لي إذا فاذكروا اسم الله عليها الصواف يعني حين جواعدها صفها ما حين جواعدها واقبة فاذكروا اسم الله عندما النحر يعني فالتسمية ليه واجبة ايه واجبة فإذا وجبت قالوا ما هي أصلا لا رجل التسمية ذي قلنا فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فكلوا منها وأطعموا الجانع والمعثر هنا الجانع بيقولوا بيختلفوا في تفسيرها فالواقع هي قالوا من الكلمات التي تطلق على أبطالها الجانع تطلق على ال... على ذي بيطل على الناس على الذي ما بيسأل في اللغة بيقولوا جانع يعني قالوا كأنه جانع بما معه ما بيسأل الناس هذا المعنى الأول الذي ما بيسأل وقالوا بعض قانع يعني انه يعني النبي بيطلب في قنوع في خضوع من في خضوع و... يعني من القنوع قالوا في خضوع وطلب و... ومقابلها قال ايش المعتر قالوا اذا القانع مثلا فسره بعض مثلا ان القانع هو الذي يتعرض عن السؤال والمعتر هو اللي بيتعرض بيعترض لك معتر يعني معترض اللي بيعترض لك بيساله بيطلبه <تصفيق> هو كذا معترض أغلب من منهم من يعني كان أثره من الاعتراف من الاعتراف. أذن أطعم القانع يعني المرات أطعم الفقراء جميعا أذي ما بيسأل الناس؟ هذه ما بيت؟ أذي بتعسف ولا يسأل أحد؟ هذا القانع. وذي بيعترض لك ويسألك في الطريق في في الأماكن. ولا وبعضهم يقول بعكسها يقول القانع يعني أذي بني يطلب والمعترض يعني أذي ما بيطلب لكن كذي على كل حال اطعمهم جمعه ما ما في الايه ما فيها اشكال قال كذلك سخرناها لكم قال كذلك كذا سخرناها لكم يعني انها نعمه كبيره فيني سخر هذه الانعام نستنذبحها والله ما لا يعني حين سهل لنا طريقه نحراب سهله اسهل من عيد كبش ولد جاي لا بيقول كذا هتفعناه وخلاص. قلنا رسم وبنقول مرت مرة بيجي عشرين جمل بيجي في دقيقة. نحرم كذا بسرعة. بيجي هم واقف ما لازم لا تتحاول لا تستخدم ذاك ولا شيء مبلغ كذا في المنحرقة. ب... آه ما اساجي قبلة لا سهل بيجي متوجه إلى القبلة. قل في الواقع ما هو ضروري. أمرك. مسألة القبلة ما هي شيء ضروري ولا هي مؤسرة يعني لو ما, بحي... لو ما هو قبلة سهل لكن يحاول واحد انه يوجهه للقبلة ويقول هذا هنا قال كذلك سخرنا يعني ان احنا نفهم انه التسخير كبير انه يخلي يسهل لنا كذلك ذبحها بسهولة يعني احتباس تضيع جاء الطفل ثغير كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول تشكروا الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه يقول لك الله ما, ما بتصلها اللحوم ولا الدماء ما بتصل عند ربي إشنا ليه يعني ما بالفائدة يعني ما أن الله بي حين يأمرنا بشيء ولا يكلفنا بشيء ولا يندبنا يشتي كلنا لنا أن الفائدة هي راجعة إلى الإنسان والمطلوب من الإنسان هو عباده الله وإخلاص العبادة لله وتقوى الله يعني ما هو واصله ما هو واصل عند ربي يشتكي ما هو واسل قال لي أنا لله يعني ما هو واصل عند الله لحمها لن صحيح. يصل إلى الله لحمها ولن يصل ذماها ولكن ذي ب يصل إلى تقوى إذا أنت متقي لله عمل بما أراد الله وتمتثل ما طلب الله منك هذا بيتقبله من كون يعني كأنه وصل إلى الله صحيح. يعني فتصل إلى الله إذن إذا إذا يشتكي كلنا هذه العبادات كلها ما قال لنا في أيه ليس البر ان انتواج... تولوا جهه قبل المشري والمغرب ولكن البر من التقايش الأصل هو الاتقاع وطاعة الله ما هو نفس الأشياء ال... السورية ما بلبي... الأصل هو طاعة الله وامتثال أوامر هذا الأصل إذا لن ينار الله لحمها ولا دماغها ما هي واصل إلها ربي لا اللحم ولا الدم وما هو لكن هذا يصل إلى الله التقوى منكم إذا بالتقوى بايسل إلى الله ويأجركم عليها ويسيبكم عليها ينال الله الحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني بايسل إليها التقوى فقط يصل إليه ونثيبكم عليه يعني إذا ما بيما ما معه من بيعه ولا جي ما مبلالي لنا وما المقصود إلا أن يكون هناك تقوى منا طبعا هنا التقوى إحنا نمتثل ما أمر الله إحنا كن نذكر اسم الله مثلا ونعمل بما امر الله لا يسفر من ذورا كذلك في بال بالغير له كذلك سخرنا سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم تكبروا الله يعني سخرها لتكبروا الله وتشكروا وتذكروا الله وتشكروا على ما على هدايته لكم ان هداكم لان كذلك لا ما كذلك يعني هو مشع المطلق يعني كذلك تسخير سخرناها يعني لأنك دواب حتى التذخير كبير قالها مثل هذا التذخير سخرناها ومفعول مطلق مثل هذا التذخير قالني في قناة لأنها عجيبة يعني ما من استرثان تذكر كبيت عب واحد إذا اشتري يتبع كبش عب يحتاجون ناس سمسكوا مع بعض ما له تعب ماذا جمل كبير ما اجهد يعني ما اجي خبزة وهو قال الحين يعني كتأكثر حيوانا ما بستر الإنسان لكن عجيب كيف ان الله بيسخرها ويدللها للإنسان حتى انه يستطيع انه يتصرف فيها ويتعامل معها بسهولة ومن ضمنها انه ايش انه ينحرها ويقتلها ايضا بيكون امر سهل فهذا تذليل من الله ان الله يدافع قال كذلك قال لتكبروا الله على ما هداكم يعني لذا تكبروا الله على هذه النعم او حين تذبحوها وتشكروه على ايش على ما هداكم على هدايته لكم وتحذيركم من عبادة الأطنام هذا يعني يهديكم الى, إلى عبادته وإلى الإيمان به هذا الشيء ذي بينفعكم هذا يعتبر نعمة كبيرة في المفروض تحمدوا الله عليها وتشكروها عليها وبشر المحسنين قال بشر المحسنين هذي بيمثلوا هذي بيعملوا بما أمر الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر جاء انتقل إلى مرض آخر قال الله يدافع عن المؤمنين لأنهم ما بهم خيانة ما بهم كفر فالله يدافع عنهم وبيدافع من؟ يدافع أعداءهم هذه بهم الخيانة والكفر فإذا الله يحب المؤمنين ويبغض الالال أو الكافرين الذين فيهم اتتفوا بالخيانة وبالكفر، فإذا هذا أمر قال بيستدعين الله إيه يدافع عن المؤمن لأجل هذا، لأن هذا لأن يحبهم لعدم وجود الخيانة في صفات الخيانة وعدم وجود الكفر، ويبغض الكافرين لوجود هذه الصفات، فمن شأن هذا الأمر إنه يدافع عن المؤمن عندما يحاول الكافر الاعتداء على المؤمن يدافع عنهم يعني يحامي عنهم في كثير من الحالات. دافع عنهم يعني حامي عنهم. إذا إنها دافع عن المؤمنين كيف كان المؤمنين استضعوا انهم ينتفروا وما كانوا من لا مستضعفين ما كانوا يمشي. إيه ما هو بالضروره إن يدافع عنهم انه ما يجي فيهمشي كلهم انه ما يجي ولا في واحد لا. يدافع عنهم عن المجموعة عن حتى تسلم المجموعة هذه يسلم دينهم يسلموا يبقوا ولا جاء فيهم كأثر في ايش في أفراد مثل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون إن كأنه كأنه لاش بيدافع عن المؤمنين ويدافع عن الكفار يدافع عن المؤمنين ما بهم هذه الصفات هذه الصفات لأنه يحب هذه الصفات يحب الامانه الأمانة والإيمان فلذا قال ويكره الخيانه الخيانة والكفر في حين قال انها لانه بيكره الكافر ويكره الخائن وذول ما هم كذا بيحبهم هذا وحده ثانيا انه بيدافع ذول اللي فيهم هذه الصفات يعني المكروه يعني يشتاوا يشرفين يشتاوا يعني مثل بيت فالله بيدافع عن المؤمنين لكن كان النبي يمدحهم ليش بيدافع عنهم قال انهم متصفين بالصدق وبالإيمان واعداء أهم التصفيين بالخيانة وبالكفر والله يبغض هذا الصفات حينه يبغض هذا الصفات دافع يعني دافع يعني رد هذين هذين وجدت في هذا الصفات وحما من تجنب هذا الصفات لان الله لا يحب كل قون يعني يعني مبلشين كلهم يعني ان الله يعني كل واحد منهم من الله ما يحبه لا ما هو عموما ان الله يجب بس يكون مسلمين من المسلمين من المسلمين للذين يقاتلون من المسلمين من الله على نصرهم لقدير قال كان المؤمنين يعني المسلمين كان المسلمين من القتال من المسلمين عليهم ويعذبوهم ويقتلوا بعضهم والمؤمنين مأمورين بالصب والكف من المسلمين من مأموريين بكف أيدي يعني اللي يكفوا عن الكتاب ويسبروا، لأن كان عادم في البداية شيء يعني قل له ومستضعفين في إذا جاء مو جاء الناس عليهم من كل مكان وبيت يعني بيجيدي إيه فكان مأموريين حتى جاء حتى يتمسكنا الإسلام وتقوى شوكته، فأمروا بالكف عن الكتاب وبالصبر. فإذا استطاعوا رجع قال إذا تخافوا على دينهم لا شيء أمروا بالهجرة يهجروا أول مرة هاجروا إلى الحبشاء الثاني مرة هاجروا إلى المدينة المنورة يقول لي يحموا دينهم ويستروا يعني يعني يمسكوا دينهم لا يتأثروا يقول لي ولا معهم أي طريقة ما سبر أي شيء يقاتلوا ممنوع من القتال إلى أن تمكنت ظهرت لهم قوة وتجمعوا رجع أذن الله لهم بالقتال قال اذن للذين يقاتلون بانهم جاء بعدها اذا يفهم من قوله اذن كان ممنوعين كان ممنوعين ما هو يعني ضرهم ضر كبير قال اي بعدها قال اذن للذين يقاتلون بانهم يظلمون يعني حتى هذا سبب حتى كان السبب في يعني في شرعيه القتال في بدايه القتال حين إشرا أذن لهم الجل أنهم تعدى عدى عليهم قذن مظلومين وذن هنا يستمر الرسول ثلاثة عشر سنة ما بي ممنوع القتال فيها طول ما كان يعني يعني طول المدة في مكة ما كان ما كان يعني ما منو عمل قتال وذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني وذن لهم في القتال لا قد اعتذوا في الواقع عليهم قال اذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بسبب أنهم ظلم لأنهم قد ظلموا فأذن لهم يقاتلو كفار قريس يعني كفار مكة وإن هذا في قالوا فلذا في أشفي معركة بدر وإن الله قال اذن لهم إذن أن يقاتلوا الآن وإن الله على نصرهم لقدير يعني بعد ما قدم في المدينة ما تم الإذن الله بعد ما قدم في المدينة قد تكون لمجتمع قد قوة تمام فقال أذن للذين يقاتلون ذالحين قد اذن أذن بأنهم يقاتلون بأنهم يدافعون بسهم وحتى قال للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بسبب أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لجدير قال والله على نصرهم لجدير هذا فيها وعد بالنصر ما قال الله بأن لكن قالوا والله قادر لينصرهم ويكفي هذه الاشاره هي تكفي من الله قال مثل ما يعني الملوك ما بلأ بيقول له يعني بقى نسوي لك كذا وبنسوي يعني بلأ بيأشر إلى الأمر بيأشر إلى الأمر وقال يعني يفهم إنه خلاص بدو, بدو وعد وبدو يعني مقضي فهنا وعد حين قال وإن الله على نصرهم لقدير فهموا الوعد بالأنه بقى ينصرهم الذين أخرجوا هذولا الذين يقاتلون بأنهم ظلمات ذي أذلهم الذين أخرجوا من ديارهم خرجوا من, دي من بيوتهم بغير حق ما معهم حق ولا معهم أي شيء ما مبلحين آم آمنوا بالله بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ما معهم أي حق إلا حين قالوا ربنا الله وهذا الاستثناء حتى ما هو يعني مبلغ ذي قال من باب لاعب فيهم غير أنس يفهم يعني ما معهم, ما معهم عليهم أي اعتداء إلا أنهم قالوا ربنا الله واضح أنه ذا ما في بل قمة الأشي يعني بل تصرف عمله ما اهم عليهم مطلب دي لا ديه ما ما مطلب ولا ما اخذ الا ان قالوا ربنا الله من نطق ربنا اي الا ان قالوا ربنا الل... أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيعا ومساجد يذكروا فيها اسم الله اذا اذن لهم بالقتال ولما بإذن الله قال للقتال والدفاع عن الأديان أنها من تنتهي كل شيء يعني من قديم الزمان يعني قبل هذا بيقولوا لولا أن الله بيذلهم بأنهم يدافعوا عن الدين لهدي من الصوامع الصوامع هي الأماكن التي يعبدوا فيها لأي اليهود أو النصارى النصارى نعم يعبدوا فيها النصارى الصوامع الصوامع بيقول الأماكن اللي بيعبدوا فيها النصارى والبيع كذلك مبلغ أن البيع أماكن للرهبان. أجل ما عند ما يصامع مصامع لا ما هي الصرامع تيا ما يصامعه مثل تيا اللي بيجي مع حقت المسجد لا صوامع يعني أماكن آه. أماكن العبادة بسماء صوامع عند اليهود آه. عند النصارى قال هلوما ما بي... يعني أين الله بيذلهم ويعيش اللي مدافعه إنه من يتهدم صوامع يعني أماكن العبادة حقت النصارى وبيه وهي كذلك حقت الروهبان اللي بيتعبدوا لله آه. وصلوات صلوات هي الكنائس وربما البيع حقت الرهبان قالوا، وقال وصلوات الصلوات هي الكنائس، الكنائس كنائس اللي هو بيسموها صلاوات، يعني ال ال الكنيسة قال بيسموها صلاة، ربما أنها مجاز لانها مكان لأنها تؤدي فيها الصلاة، في قلوبها يروح الى الصلاة، ها قال وصلوات ومساجد هذا ذي تخص المسلمين هذا بعد قال ومساجد. فقال ما أن الله بيجي على المؤمنين هكذا لأنهم دولة ذا هالنصارى على أساس العادة معذهم على دين الله واليهود دي على دين الله لو ما أن الله بني ايه بيأذن لهم أنهم يدافعون أم يتهدم يتهدم يعني كل يعني أماكن العبادة ومن ينتهي الدين كأنه طيب لا تبليد من الله بس أنك لا أسفر لا لأن المراد في حتى في وقتها يعني عندما كانت حق قبل يعني انه ما من ما من جيمة... يعني من قديم الزمان كان قال احنا لا لا بنسمح لاهل لا لا. الحق ومن كان من كان عن إيه؟ لله انه يدافع عن شعائرهم عن اشعائرهم ومناسكهم لو اولادهم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت او هدمت الصوامع والناهيه اماكن عباده للنصارى وبيع كذلك قبل للرهبان وصلوات اماكن عباده لل وهي كنائس حقت اليهود ومساجد يذكروا في اسم الله كثيرة ينصر يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ يعني هاي أماكن كثيرة هذه كلها يذكر في اسم الله كثيرة لأن إحنا قلنا لكم ذا الحين ما يشتي ذا الحين ما أراد ذا الحين ما أبل الله أن الإذن في القتال بالنسبة لمن كان في عهد محمد يشتي لوماه شنة الله كذا يسمح للمؤمنين في الدفاع لأنهم يتهد أماكن العبادة في كل وقت في كل, يعني في كل زمان. قال وما قال في بيكره في اسم الله ولا ينصرن الله ما ينصر عادي يقول لك هذا من الله إنه ينصر ولا ينصرن أن الله الله فعل الله بآ ينصر أذي الله الله بيقسم إنه ينصر ينصر يعني اي من نصر الله فالله بيقول ينصر. ولا ينصرن الله من ينصر لكن كان عد فيها يعني تشتيلها إما مقومات يعني قال بعضهم بيفسرها يعني من ينصره ما يشتل واحد لبما جاء المراد الحزب بذن ينصره هي المجموعة هذه تنصره ذاك كنت بمجموعة معهم تمكن وآمنوا بالله واصرحوا وفوشهم لا ينصرهم ربي لما جاءهم قليل ولا واحد ولا ثلاثة ولا عجرة يعني ما جاءهم كذا ما قد دخلوا لا ينصر أن الله من ينصره هذا جون مهجون مراد به نسر حقيقي نعم لا ينصر يعني ينصر في إيش في في, في الحرب في في <تصفيق> ما بلا قلنا أن يشتيء كل شيء هذا يعني الظاهر أنه يشتيء بحسابه بحسابه لأنه يعني في الواقع بينظر واحد لو يجوا به دولة كبيرة ويقعدون هنا قدر أشخاص خمسة ولا عشرة ويشتوى يقوموا على الدولة لا باستعداد ولا معهم ناس ولا ذا ما يجهد يزوج كلهم يبقى لهم نجحة فلكن إذا به مجموعة يعني مجموعة يقدر يعني به احتمالية للنصر به مجموعة به احتمال وبه ناس وفيهم تقوى لله وفيهم وفيه الله لله فقالت بي يقسم الله أن يبقى ينصرهم إذا نصروا كيف ينصروا الله يعني يقيموا دين ويريدوا إقامة دين شو ربنا النصر ترى انه لا انه الظاهر فيه كذا لان هنا في مساله الدفاع والقتال بس هنا, هنا في القتال هنا الاستياق في القتال م? م? ما بدأ الحرب كذا ما بلاه هو بداية جمع الناس في كل مكان ودعاهم هنا لا ما هو لكن المحاشية؟ لا يعني ناس جهد في أماكن حيارات ودعا ما بيروح يدعي وحد ذلك من البداية ما بحد ما بجهد واتفاق مع ناس وكذا وتمهيد يا خفيل لا عندك الرسول صلوات الله عليه وعلى الله ما بدأ الحرب الله بعد ما كون المجتمع ودوا في المدينة وقبه الناس وقدت ولا قاعد يعني ما كان بسبروه بفر بفرق يعني بيجي لا أحد ما هو هذا المفروض لا من مفعل لا و وم... لا وينصر الله وين <تصفيق> ينصر الله ينصرنا الله و من اللي في وين من ينصره أذى ينصر الله قدو واضح ينصر الله يعني ينصر دينه كيف بعشرة ربي لا عشرة دين. أي ولكن ما يعني ما يحمل على ظهرنا نحن بنراه ونحن بيس بيفتل ولا بيسبره هي وما إذا ما بالله وحده ولا سبره ولا جهات هي حتى بيلهم ماهم بالله. ترخيص على سامن تصل المحرقة ما هو المحرقة من تصل. ما أنت ترخيص مجانا إيه ما محناس ولا أحد قليل ما. ما بلعب بعضهم بأولها بترسل ثاني. بيقولوا وينصر أن الله من ينصره يعني ان الناس بالإظهر أنه ينتصر يعني يظهر يعني أنه ينهي كلامه يعني المنتصر والأظهر يعني بيقولوا حتى في الحسان انتصر يعني أنه ظهر الحق وأظهر الحق وأظهر باطلهم لكن هناك أن السياق في ايش في كتاب إن الله ينزل قوي الله ينزل الله ينزل من الله ينزل من الله ينزل من الله ينزل من الله الله الله ينزل من الله من الله من الله قال الذين هنا من الله الله من الله ينزل الله ينزل من الله من من الله الله من وآتوا الزك واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أقاموا أمروا بالمعروف في البلاد ونهوا عن المنكر منعوا المنكر فهذولا أذيبا أذيبا كذا ما ينصرهم الله يعني ما هو يعني واحد إله إلا في الحينها هو يعني اللي مجموعة كذا يعني يشبه في في أهم مؤخرة لأنها تحكم البلاد إذا قبه ناس بيسروح تحكم البلاد وقاموا يعني وأخلصوا لله بيقول الله بيسرق ونية من نصر الله هذا الكلام قبل قبل قبل ولا الله ما ينصره قال ان الذين امكنان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عجبه الامور نهايه الامور والأخير يعني إن الطيبة والحميدة لله <تصفيق> إيه نعم ما هو ما هو فاش حين قال الذين امكناهم قال ابي ينظر ابي أد... الذين قال الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه <تصفيق> واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا المنكر ما ولا المنكر ما يعني واضح ما... ما هو إلا إذا به مجموعة تتمكن من هذا الأمر. ما هو قادر واحد؟ لأن ما هو ضروري سا... ما هو جهد... ما جهز ما جهز واحد كذا يسبل يجي ماله. اليوم <تصفيق> يشأنه اليوم ما نسعد الوطن نفسه. كم؟ لا يعني. لكن يجوب به ناس يجوب به ناس ما قالوا واحد. الذين الذين يقوم بدوله. الذين يقوم بأم البلاد وي عمر عن المنكر ويمر بالمعروف. هذا ما يسبل واحد وحده لا ما هو جماعه او يقول الذين الذين على من الامم على على نعم قال وإن يكذبوك وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمد يقول الله لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله لا ت... يعني لا تحزن ولا تتأثر إذا كنت كذب... إذا كنت <تصفيق> <تصفيق> قد أشجر إذا كذبوه لا الحين بيقول يقول بالنسبة للدعوة الحين بيدعيهم ويحاول فيهم هم بي... يعني بيعاندوا ويجحدو ويكذبوه قال إيه وكلبوك فقد كذبت كذبت قبلهم قوم منه وعاد وهم قوم عاد وووثمود يعني وكبرة ثمود كلهم هذولا الأقوام عاد هم قوم وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط كل ذرّق قال بيكذبوا باش برسولهم وأصحابه مدين كل هذه الأقوام قد كذبت برسولها وأصحابه مدين هم كذبوا برسولهم وكذب موسى أيضا مع المزاج قال مع آياته أجيبه وابها يعني مع بعدها كذب مع يعني إيش فأمليتوا الكافرين ب فهم كذبوا كل ذلك والكلم قال بنم لي الكافرين يعني بنمها لهم للكافرين يعني, أم يعني أمها الاملاء بقلال والأت... الامهال فعمليتوا للكافرين ثم اخذتهم ورجع قال ايش ورجع اخذتهم اخذها واحدة وعاقبتهم فيعني انك لا ت... لا تحزن ولا عليك وذول هم معرضين يعني يفهموا ان ب... ما تركنا لهم وعدم مع... الاشراء في معاقبتهم يعني انهم ما هو يتركوا لن يعاقبوا لأنه قد يكون الأجل إن الله في كثير من الأمم ثابتة بيمهلهم الله سوال الله وأعرضوا وأمهل الله ورجع أخذهم أخذات يعني كانها سريعة مفايدة قال ما أخذتم فكيف كانا نكير كيف جاءوا كيف كانا نكيري أقول نكيري لا كيف كيف جاءوا نكيري يعني جاءوا فعل يعني فعلي نكيري إنكاري وتغييري للوضع كيف جاءوا يعني إن, إن أنكر عليهم بفعل بفعل عجيب وفعل إيش يعني بفعل خطير يعني قال فكأي من قريتين يعني فكم من قريه ذا هو ذا فكم من قريتين قالونها كيف كان قال كيف جاو يعني تغيير لم قال فكم من اهلكناها وهي ظالمة قال كم من قريه أهلكناها, أهلكناها, اهلكناها وهي ظالمة فهي خاويه على روسيا اهلكناها ورجع اصبحت خاوية يعني صاقطة على السقوف حقتها مم. العرش بيقول السقف السقف بيقولولها عرش في حين اسقبها السقف ورجعت فادة طلب عليها فقال هذه الابنية خاوية على السقوف يعني صاقطة على العرش كم من قرية قال بات راه معب فيها يعني زمرنا حتى القرية القرية هذه لم اهلكناها عجلنا لهم بعقوبة ودمرناها في اثبات راقده السجو... الجدران بفوق... السقوف تلقع السقوف قديه الجدران فوقها يعني قد انتهت هذا نكيد يعني ولا كان نكيد فكم من قريه يعني يعني فكم من قرية. وكم من قرية يعني كثير يعني كثير من القرى هذا معناه كم. فكم من قرية اهلكناها وهي ظالمه يعني وأهلها ظالمين طبعاً ما به قال به الكلّ له وأهلها يكونوا ظالمين لكن كأنه هنا بيقولوا أراد بالقرية هنا إحنا بيقولوا عادة يراد بها الأهل بها نفس القرية احنا قالوا أراد هنا قالوا المعنى قال يعني بيقولوا ما به مانع. قال إمام المنصر بالله ما به مانع من أن يكون هناك معنى مجازي ومعنى حقيقي في الكلمة القرية هنا قال أهلها ونفس البيوت. الحين قال وهي ظالمة إذا أهلها. الحين قال أهلكناها وهي وش إذا يعني, يعني المراد فهي خاويه على عروشها. يعني ما المراد على عروشها. نفسها. البيوت القرية. ما هي القرية فهنا استعمل القرية وأرادها بالمعنيين الحقيقي والمجازي قالوا يعني مثلنا أنه بايه صح الجمع بين المعنيين الحقيقي والمجازي في كلمة واحدة هذه قال الدمخ شريما وزابر فهنا قال أراد بالقرية أهلها وأراد إيه؟ وأراد نفس القرية فهر قلنا المراد بأهل أهلها حين قال وهي ظالمة وحين قال في خاوية على عروشها يعني ساقطها فوق السبوف يعني إن القرية نفسها إذن فكم من قرية أهلكناها وبئر معطلة يعني وكم من بير معطلة كم من بير بير جاهزها ما عطل ما يعني ما حد يستعمل هذا وين جايوا قد أهلكم الله بس قال البئر المعطلة يعني كم من بير ما أبدأ حد عندها وكان عندها قوم لقيل لاش لقيل لنهم ايش كذبوا الرسل وكم من قثر المجيد لا هو نفسه النكير يفصل لنا كيف أهلا قلنا عنه؟ لنا عن ذلا أو الله لنا كيف؟ نكير نكير يعني التغيير قال النكير يعني التغيير إنكاري يعني تغييري لهذا الأمر قالوا معنى النكيري يعني كيف كان إنكاري عليه متغييري لأمرا كيف كانت عقوبتي يعني قال إذن كم من قرية قد تخرفت قد الجدران فوق السلوف وكم من بيت عادها جاهزة وصالحة وفيها ماء وفيها كل شيء لكن ما عبى حد عندها ليش لأن الله قبلنا عقوبة بيت معطلة يعني قالوا فهم معطلة يعني ما حد بيستعملها بس ما أنها ب يعني أنها يعني ما يصالحها وقصر مشيد وكم من قصر مشيد أيضاً معطل كم به كم من قصر عب في أماكن أخرى به بسور وبيوت معمرة ومشيدها ومبنيها يعني فخمة ولعب فيها أحد ليش؟ لأن الله أيش الله بهذه الأقوام يسيروا في الأرض قال ما كنت في الأرض وسافروا ورايوا إلى الأشياء القرى المخربة. القرى عادها قائمة وما فيها يعني مثل وإلى آخره. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب بها ما قد ثاروا الجلد الحين أحين بيه يقولوا يالله إذا هو صدق فعجل لنا العذاب يعني أمرهم غريب قال كم الناس كم من قرية كده هلكناها وبعضهم قال بنمه لهم ورجعنا لهم فليش بيه كذا ليش ما يرجعوا العقولهم ليش ما يرجعوا العقول لهم وينتبهوا فلم يسيروا ما قد ثاروا فتكون لهم قلوب حتى عصيدة لو بدنا نتأملنا فتكون لهم قلوب يعجلون بها يعني قالوا المفسرين أفلم يثيروا في الآفية فيعدلون ما قد سافروا يتعقلوا ويعرفوا هذا أن الأمر ذي قد حصل حصل الله في الامم السابقة لكن حللون أمر في الآية أن قال فتكون لهم قلوب يعني المفروض أن حين يسافروا يرو هذا تبديلهم عقول ما هم بالله أنهم يعبدون قال تكون لهم قلوب يعني تحصل لهم وتبديلهم المفروض أن هذا حين يسروا يسافروا يسروا في الأمم الماضية ويفتروا يعني الآثار ذي رايوها يعني قرى مدمرة يعني وبعضها سالمه وما عرف فيها أحد أبي بيار يعني كثيرة كل ذا كثيرة كم من قرية يعني ما هم بلا وحدة كثيرة القرى المفروض أن هذه يعني تطلع لهم عقول ما هم أبي الله فتكون لهم قلوب يعني فتحصل لهم قلوب يعني قلوبها ويدرب ما قد حصل هذا كان يستنكر عليهم قال أفرام يسيروا في العرض ما تكون لهم قلوب يعدلون بها أو آذانوا يسمعون بها أو لا يسمعوا واش جاء واش حصل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال مشكلتهم في عقولهم قال هذا ليبتعمى ما عمل بصار ما هو مشكلة ما بتعمل أبصار قال في الواجب بتعمل قلوب عمل بصار ما هو لا شيء يعني لأنه بيقولوا كما واحد عما ما, ما عم بيستضيوا قال هذا الزاعة أعددهم بذيه عمى عمل عمى القلوب لانه ما عمل على البصر يحب يشبر يستطيع احتضي الى, ي... إلى شيء، عمى غيره يوصر... يقول الواحد يوصل الى مكان الفلان وعرف، اه قل الله اثى قاله اثعث قل بأي طريقة قل ما ذيه ما يشتيش عرف الحق مرة اي اعمى بصر يستطيع احتضي الى اذا ما هدف يستطيع احتضي الى قل له اعمى لكن ماذا قال ما بي ما إلى الى طريق الهدايه ولا ولا ينفع فيه احد لا يهدون مره ما يصل ولا ولا يهدي يهتدي احد شو هذا العمى الصدق. العمى الصدق وعماء العقول يعني في القلوب تعمل قلوب التي قال تعمل قلوب يعني لأن يعني مبالغه هو عمل ما هو القلب دي جوف الصدر يعني لا تجد انه ما بالله مدري كيف بيأكد لك هذا المعنى القلب هذي داخل الصدر هذا اللي هو عمى ما هو عمى البصر ما عمل بصر عبد يستفيد عبد يستفيد يستفيد واحد هذا المشكلة والكارثة في عمل القلوب هذي داخل الصدور هذا دي ما عبد يستري عرفو الحف ولا ينفع بهم نافع ولا يرفع بأي واحد يدلهم عليه هل <تصفيق> قال واستعجلونك وفي دليل على دليل على ان العقل في القلب قالوا قاموا سبب العقل بالقلب ان العقل بيكون في القلب قالوا انه يعني الاطباء يقولون ان العقل بيغراس في الدماغ لان الحين في الدماغ حتى انقسموا الاطباء جزاء على الدماغ عنده اماكن يستطيع يدرك فيها مثلا اشياء للنظر وامكن لل يستمع وأماكن يتحكم في كذا وأماكن يدرك في المعلومات وأماكن يعود يدرك في المقسم الدماغ بيقولوا جاء وبيقولوا أن الدماغ هو يعني أن العقل هو هناك إيه إن العقل في الدماغ لأن حتى قالوا إذا إذا جاله ضربه الله ما عدا استطاع الإنسان يدرك يضيع هذا كلام الأطباء لكن إلى فترة قريبة اللي اكتشفوا إن هناك خلايا في القلب في القلب، هذه اللي تتحكم فيها خلايا في القلب في موجودة يعني يعني أو إيه يعني يعني بالملايين وهي ذي بتتحكم في كل شيء في كل شيء بالإنسان وأن الأوامر منها وأن ذي بيصدر منها يعني هي بتسعد الأمور وتتفهم وتتعامل مع يعني مع كل شيء مع كل قضية مع كل حدث مع كل يعني مرض مع أي شيء وأن هذه بتتحكم في الأدمار يعني ما هو هلا وسيلة حتى كل ذي في الدماغ يتفر بالأيس يتفر بالقلب هم الضبط بالقلبين إذن العقل إذن وجدوا دلحنة مثل ما دلحنة بيقولوا الدماغ اكتشفوا بها أشياء داخل القلب هذي بتحكم فيه كل شيء في الإنسان إذن هو ذا العقل فلذا الحين يقول الله لنا قبل يعني أكثر من ألف سنة أكثر من ألف واربعمل سنة يقول لنا بهذا فهذا أيضا شيء يعني يؤكد لنا صحة هذا القرآن وصدق هذا القرآن وعيادة ما عرفوا إلا ذلهم. وقلن بيقول العقل بقول لم يدرك السنين. يا السنين بيقول أن في الأش في الرأس، في الدماغ وهذه في الرأس أن العقل هنا. ورجعوا يلاه يقول قال لا إنها إن التعمق هنا في العقول. أراد بالقلوب يعني العقول لأنها في, في القلب. ثم ما بمكانها تعمل القلوب التي في, في الصدور. قالوا بلغوا يعجلون بها نعم يعني بحقل بقلبه لان العقل في ايش القلب وراي ان عليه السلام من القديم ان محل العقل انه في القلب ما هم الا راي في ولا من محل العقل قالوا في الدماغ قال ويستعجلونك تعجلونك بالعذاب ويستعجلونك مع هذا كله والنفاس واذكرهم قال بيستعجل بالعذاب يقولوا اذا هو صدق قال اذا هو الدنيا باقي عذاب صحيح. عجل لنا الحين يعني مبالغه في الانكار والتكذيب يعني شلون ما هو ولي يخلف الله وعده قال ربي ما هم يخلف وعده باحصل باحصل لا يقدر يعني ما هو اذا اذا ما حصل ذا الحين فاي يعتقدوا انه خلاص ما عده جاي الله قد وعد بالعذاب باحصل يعني الحين بيستعجلوا لا يقدروا انه مع انه الحين تاخروا انه خلاص ما عده جاي الله قد وعد بهذا الامر ولا يمكن ان يتخلف ولا يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كانه سنه مما تعدون قالوا ها يعني إن, ال... ان اليوم يعني إن الله قادر انه يسوي في يوم مثل ما الخلق كلهم يعني الملائكه وكل وال... المخلوقات وال... والانس والجن كل المخلوقات اللي في ألف سنه إن الله قادر ما بالله هو تصوير والله في الواقع يعني أكثر يعني فسر يشتينه ما هو مسألة انه ما إنه صعب عليه إنه يعذبهم هو قادر في يعني في لمح البطر إنه يعجلهم بالعذاب لكن حكمة الله إنه يتأنى ويعني يمهلهم إذا بدهم يتراجعوا ويعرفوا الحد يمهلهم فمن تراجع كان له نعمة كبيرة وجال فائدة عظيمة وان أصرف جو قد أحج عليها أبلغ وأكثر. يعني في إمها لقي أقول وكان لا على عد ريعتنا لا عد كذا. لا وإنا يوماً عند ربك يعني ربي بياهب في يوم مثل ما بياهبوا في ألف سنة مما تعدون حتى قالوا مما تعدون يعني من السنوات تيجا ذي بنعدها بحركة الهلال وب... يعني لأن ذي بيعدها بيعدها اليوم الأول والثاني وهذا ذي بيع يعني عن طريق الأشي القمر والشمس. قال وكايهم من قريه امليت لها وهي ظالمه قال كم من قريه كم من قريه قال امليت يعني امهل امليت لها يعني امهلتها وهي ظالمه ثم اخذتها ويا اخذتها يعني لا يغدروا من امهل حين امهلهم نعجل العقوبه لا يقدر انه ما عاد يجي لهم كم من قريه كثير من القرى بنمها وانظرون ونمهلهم وارجعيلهم اخذها يعني مفاجأة وكم من قرية أمليت ليثها وهي ظالمه ثم أخذتها وما هو مشكله كذا وبس انه ياخذها ويعاقبها المشكله يعني ما هي مشكله في العقوبه هذه العادله المشكلة في العيش والى المصير وبعد يرجعوا الي يا وما عاد هناك علم ايش كما رجعوا ما عاد هناك علم ما عاد هناك لا يتراجع ولا يصابر يؤمن ولا يصابر يصلح نفسه ولا مع بالله تعذب يعني خلاص يجوا بدو حسرة دائمة يكون في جهنم ونعوذ بالله ويتخلت فيها يعني عدّيه وإليه المصير أخذ ما أخذته وإليه المصير عاد أخضر أخذته تم فلا يعتقد أن الأمهل يعني ما هو عاجبين كم من قرية كثير قرأ قال أخذ إيش أمهلناهم وأنت يعني انتظرنا ثم إيش عذبناهم وعاد بايع الأجاب الإيش الأكثر وإليه المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل لهم أنا ما أجيت الله بلقكم ما أنا مطلوب مني أني أقهركم ولا مطلوب مني أني أجبركم على أيش أنكم تؤمنوا أنا ابن من الله بنبلغها إليكم من الله هذه خلق السماوات والأرض القادر على كل شيء اشتبه الله قم بي هذه بده يعمل يعمل ولا أنا مكلف يعني أني أجبركم حتى يلا حذبكم تسو... يلا ما اشتي سوقكم بالقوة منا الحين بيقولوا يلا أجي لنا إذا قال منا مكلف منا ما طلب مني إني يلا أجي لكم تؤمنوا بالجوف وبالجار أنا مكلف برسالة إني أبلغكم بس رسالة أوصلها إليكم إني رسول من إيش؟ يقول يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير محذر أنا محذر لكم من شيء من عذاب شديد نذير مبين نذير يعني واضح نذير يعني أمر واضح وحجتي واضحة وظاهرة حتى ربما حين يحاول فيه ما بلا يشترك ليبين لم يوضح لم بس ما يشترك ليجبرهم والله الله من يؤمنوا والله يأمنوا هذا الأمر هم قادم ما بدا كل إنسان مفرض أنهم خير بده يختار الخير بده يختار فالذين آمنوا كلهم كذا إنما أنا لكم نذير مبين أنا محذر لكم ومنذن لكم بإعقاب شديد إذا ما اتبعته ربي من لا رسول من عنده بدكم تعملوا بدكم كذا لكن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أذيء من ويعمل الصالحات من امر الله لهم مغفرة بيغفر له ربي كل ما حصل كل ما وضع فيه من من معافي ولو كان مشرك ما هو قال لهم مغفرة ورزق كريم وبيجي لهم رزق كريم الضار بيقولوا رزق في الجنة ونعم في الجنة حين وصفه بالكرم ولانه برجع يقول لنا يعني برجع يقابله بالجهنم والذين سعوا في آياتنا والذي ما يرضى يؤمن ويسعى يعني السعي كأنه بدل جهده في, في التخريب والذين سعوا في آياتنا يعني يقول سعى في هذا الأمر يعني نحسن في هذا الأمر سواه إما ينجحه ولا يفشل يقول سعيت في في أمر فلان يعني ينجح ولا يفشل قال أذي سعى في آ آياتنا يعني سعى الاستاد في آياتنا ومعنا سعى وكأنه بذلوا جهد كبير الحينه بيجري أصلًا سعي كأنه يجري يعني بذلوا جهد كبير في في فيه إفساد آياتنا وفيه خ... تخريب على الناس والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني معاجزين لنا واشتوا يعجزونا ويعج وأرادوا التعجيز وصرف الناس عن ليش عن هذا الدين قال هاش قد نصيرهم دولة قال أولئك أصحاب الجحيم ها قال من الله كذا يعني جيت رسول من عند الله الذي يؤمن ويعمل الصالحات بأدخل الجنة والذي يسعى في آياتنا ويعارض ويعاند وي... ويخذب وي... ويحاول يعجزنا قال لا مصير له هم اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الشيطان في امنيته هنا بننتقل الى موضوع اخر وفيها اشكال هذه الايه خصوصا على بعض الروايات هنا قال الله ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يعني قالوا ولا بعثنا من نبي ولا ما انبانا من نبي كيف يثبر الكلام ما صار ما ارسلنا من نبي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا بعثنا يعني من نبي ولا نبي الا اذا تمنى الشيطان في امنيه هنا تمنى قالوا لها معنى مما المراد بتمنى يعني ترى تلا يقولوا قال يعني يقول لا تمني حين قال الله في ايه قال منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه قالوا إلا أمانيا يعني الا قراءه باميين ما بيعلم الكتاب إلا يعني قراءه بألف ناسم بس ما بيجعملوا معاني ولا بيجعم إذن أماني يعني كلاوة جمع أمنية أو أمنية وهي القراءة إذن تمنى تطلق على معنى القراءة وابا. وتطلق على معنى تمني يعني الرغبة في حصول شيء يعني يعني الرغبة في حصول شيء مطلوب مرغوب فيه هذا تمني له معنى يعني. المعنى اتمنى انه يتمنى واحد يعني يرغب في الحصول شيء مطلوب مرغوب هذا اللي احنا بنستعمله واضح لكن التمني عاد بيستعمل بمعنى القراءة بيقولوا تمنى الكتاب كان ذاك احد الشعراء تمنى كتاب الله اول عهده او اخر كتاب تمنى كتاب الله في عثمان يعني قالوا قرأ كتاب الله قال حجاك باكسه مسك المصحف الجامع وبيقرأ تمنى كتاب الله يعني ايش تلا إذن هنا بانفسر الآية على معناها. إذا جاء عنا تمنا احتمالا، احتمال التمني بمعنى التلاوة، واحتمال التمني بمعنى الرغبة. قال قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية. قال ها إلا إذا تمنى يعني قرأ. إذا قرأ ألقى الشيطان في في قراءته في ما قرأ. يعني ما بننزل شيء من الذكر. إلا والشيطان يجي يلقي في هذا الذكر شيء يلبس على الناس في هذا الذكر كيف؟ يعني ما بيجي الله يقرا على يعني يجي ذكر من الله إلا ويجي الشيطان يمحق على الناس مثلا قالوا فاستروها بالمتشابه بالمتشابه حين يجي الله يعني يقول ايه؟ نزل آيات كثيرة من ضمنها والله خلقكم وما تعملون مثلا هذه خلقكم وما تعملون يجي واحد مريض <تصفيق> هذا يعني يابليس يوسوس للناس ويوسوس حتى للأنبياء حين قال الله ذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في الكلام الذي يوسوس للناس ان المراد ان الله خلق الاعمال من عمل الإنسان مخلوق لله ظاهرنا في الكلام هو في الكلام حتى لكن ربما حتى للأنبياء ما بلن الله قال بيبعده إنه قال قالش ما... ما من الرسول إنه كان قال... الكلام فيه قالش وما من وما أرثنا من قبل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الق شيطان في أمنيته يعني قلنا إذا إذا تمنا يعني ثلاثة الق في تلاوته يعني القا وساع وسمعان هذا قالوا في المتشابه لا لا هنا في سوا لكن الق الشبهات في هذا كلام الق الشبهات الشيطان في الكلام في الآية. في فلان بصوله للنبي مثل ما قلنا لكم في ذا يعني قلنا <تصفيق> قلنا لكم ستاعة حين يقول ايه حين يقول الله خلقكم وما تعملوا قال يعني ان الله خلق الاعمال ولا حين يقول وجوهه يومين ذا الناظرة الى ربها ناظرة يعني ان ايه <تصفيق> ان ان الانسان برجعيراء الله هذا بيقى يعني ابليس بيحاول يحطها في الناس يحطها في الناس فالله في قال قال ما هذه حفلات بالنسبه ليش في القران الكريم قال الله هذا في كل الرسالة كل ما جاء كلام من عند الله بيجي ابليس ويفسر بتفاسير فيها يعني فيها خراب على الدين فيها يعني بعضها تنقص في الله فيها تخرف فيها فساد بيحاول ابليس انه يفسد على الناس في بعض المعاني لكن العجيب ان الله بيجعل ايات محكمه يعني ان الله جعل فرصه هذا المشكله هذا هذا الامتحان الله جعل فرصه لابليس انه يدخل في هذا المكان ولله قادر انه يجيب ايات ما ي... ما يجي فيها تشابه فالله جعل ايات يمكن فيها يعني فيها شيء من الاشكال يقول الى ربي انابه يعني فيها فرصه لاي واحد يقول ها ماذا قد برجع انظر الى ربي قال ربي آه. آه. ما بالله انه إذا بد... اذا بد... من فضل. بايبحث عنها ويسال عنها ويتاكد ويجيب كافي من الأدلة الادله لا ما إيمان اي هو مؤمن ما في ايمان ما في ما بلا في الشك وإيمانه ضعيف هنا قال بايتين با يقول حلك قال ربي الى ربنا ولا يرضى يسمع ولا يرضى اذا الله بيجعل نعم الله بيجعل في القران ايات فيها يعني فيها يعني مجال لذي يجي يخربط جعل الله فرصة مجال الذي في خربه الحين يقول إلى ربها ناظره جعل الله في هذا المجال الذيش يقول بالرؤية ليس ليس كان يقول يظهر إيمان الناس أذيه مؤمن صدق يؤمن بالله أذيه خلق السماوات والأرض لله لا يجيه مثلها ولا يمكن ليس كمثل أي شيء وكل ما جاء به إلا ماهو راضي يأمل بهذا المعلومة بايروح يبحث فيها ويبسر كيف فرجع يتأكد ويثبت إيمانه ما يرضى الزحضح ما يمكن رؤية ما يمكن رؤ مرض ما ماذا تقدر ولا ب؟ مثل قال هلا ب واحد إرادة مهرب وخلاص؟ إذا هذا الـ هذا الـ هذا بالنسبة لل إيش الشبه الذي يلقيها إبليس في الأشي في القراء في في القرآن؟ م. قال لك الله هذا الكلام ما هو بالنسبة للقرآن وبس في كل كتاب وما أرسلنا من قبل كم من الرسل ولا نبين إلا إذا تمنى يعني إذا قرأ أو قرأ الوحي أنزل الش آلق الشيطان في أمية آلق الشيطان في الوحي وكي يلقي الوساوس وال يعني والأفكار الخاطئة فينسخ الله ما يلقي الشيطان الله ينسخ يزيل الوساوس هذه في الشيطان في الحجة فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكمه الله آياته والله عليم حكيم الله عليم ما هو أنه مبلغ حتى كذية يعني أنه منتبه خلى ثغره الله عليم وحكيم يعني عالم بكل شيء وحكيم أراد بهذا أن يمحص يعني أنه يجعل لكل واحد فرصة أنه يؤمن ولا لا يكفر لنا المراد التخيير للإنسان حتى ولو قد دخل في الدين ذو عدم خير عبأ يسمّر يخرب عد مع مجال إذا بده يخرب هذا إذن كلّه على التفسير بالتلاوة ليش بالتلاؤه في يعني القراءة؟ لما ليش هم ثم يجي واحد يحتاج إيه ليش؟ يعني ربما إنه في يحتاج لها وقت نعم ربما نحن نحتاج لها وقت إن أجل الإنسان يعرف الحقيقة م. هذا على التفسير بالتلاؤه بالقراءة حد معنا التمني الذي قلناه هو الضغبة قال كان يعني بيحصل وعد من الله للنبي مثلا مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعدها الله انه بيفتح كسران وقيفر ما هو وعده أثناء ما كان بيحفروا للأخندق وحاصرين وعد الله بانه بيفتح يعني كسره وقيفر وصنعه آه فهذا الوعد حين يتأخر قال قد يجي ابلس بيحاول انه يعني يمحض يخرب في, في قلوب المؤمنين وفي قلوب احتال الرسول يحاول يوهمهم يب... حين يقول كذا ويرجع ما ي... يبعدوا اذا سنه سنتين ثلاث ما قد بشي المنافقين قالوا هاتروا وما بالله ترك المنافقين قالوا هذا الذي تمنى الرسول الذي اخبر الوعد الذي وعده الله بيتمناه قال هذا ايش قبل ما جاء إحنا جاوب الفرصة على المنافج. قالوا كيف قالنا الفرس الناس جد من؟ قالوا كيف نملك إسراء ويعني الفرس الروم أعظم دولة. ما قال هذا له أثمر اي اي يعني هذا ش... ايضا هذا كان في امتحاننا حين يعدهم الله بشيء بيرجع يحصل في المستقبل ويتاخر نعم رسولات نتمنى هذا المثال الرسول يبي يتمنى انه يتمنى بقى... انه ينفتح له يعني بي... يعني حاجه بيتمنها بيرغب فيها مثلا في مكة ب... يعني بيرغب في هذا الاشياء دي يعني الله بي... بيقول له انه بيحصل لك كذا انه بيرجع يحصل له نصر عظيم في المستقبل ورجع على ابليس في هذا الأمر شبه آه قال على في هذا الأمر على الأشب. على يعني على في قالوا مثلا بقضية ثانية فتش مكة. إنه قالوا إن الرسول رأى صلوات الله عليه وعلى آله إنه مكة والم يعني مين معه. ورجع قالهم خ رأى في المنام وما رأى النبي فهو حق يحصل. قال همها رأى كذا وقبها يدخلون لدى جلسوا فتراه ورجع خرج يروح مكة مثل المثلمين معه وصلوا ووقفوهم المشركين ومنعهم هذي بيقولوا الجاع جاصوا الحل منعهم من دخول الحرم وجابينهم اتفاق انهم يدخلون ثاني المنافقين قالوا ها فهتروا الحرم انه بايدخل ما دخل قال إن إحنا بنا ندخل مكة وبنا ندخل وآمنين وما علينا جمسة ما ندخل وردونا يعني خائبين هذا اليوم فيه ضعف هذه فيه إيمان بيقول لا يعني ما, ما قال الله أننا بايدخلو في ذاك الوقت حتى يقول خلاص لا ما قال الله أننا بايدخلو في ذاك السنه ما حدد فهذه فيه ضعف بايتخذها وسيلة ويعترض على الدين بسرعه هذا فيه إيمان وتمسك لا ما بل با يزيد با ينتبه يقول ها ما ذا يعرف واحد انه لا كني يتورط وانه يدري انه يثبت على ما الشيء ذي قد اخبر بها الله ما يمكن يتخلف لو بيظهر الواحد لو يخاف لو كذا ويزيده ايمان وصلاة في الدين هذا بالنسبة للتمني بقينا بالرواية المقلوطة هذه قريبة لان نبي قلط يعني به رواية عجيبة ذكرها فى كشف قالوا ان, أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقرأ على الناس سورة النين ورجع لما وصل فيه قال قالوا من قال الأفرائتهم الثلاثة والعزة ومنات الثالثة الأخرى ورجع قالوا يعني قالوا إن المشركين بيطالبوه إن المشركين بيطالبو الرسول إنه يرضى عن آلهتهم لعيذ بها ومن بيس يقوم ممبعيس من ورجع أنه قبدهن أن يل الله في فاقة أنهم يقوموا معه أن بيش حاجة يلطف لطف لعيه هنا الم لحن نطق هوه ما نطق غلط ولا الشيطان خلاه ينطق بعد ما قال أفرأيتم الله تعالى العزة ومنات الثلاثة الأخرى قال تلك الغرانيق الأولى يعني الأطنام والآلهة العلا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع قالوا أنه قر في فالقرآن حمي يعلم الناس ورجع ودى يقرأ سورة النجم وسجد وسجد المشركين آمن الله يعني رضوا المشركين هذين بعد أثنا عشر سجدوا رضوا قالوا هذا أنها الرواية من الرسول اللي سجد المشركين بهرواء كثيرة لكن الظاهر من بعض المر يعني حين يسمع القرآن كان يؤثر تأثر كبير وسجدوا لكن تيال زيادة قالوا فيها كذب وإفتراء على الرسول ما يمكن الرسول يي يقرأ برهو بقرأ القرآن ولا فيه لا هج من الشريعة هذا فيه كلهم زباة ولا مذاوا ما راويين جيم القران عاد نفس أذيب يرتب له التفسير مثل التاويل قال ما بلا حشويه ما بلا عجب من الذخره اللي جاء بكلام ما بلا من لا, الكلام الحشوية. لا لا بتاولها, بتأولها ما بلا كذا ولج... لا ما نبههم مع نبههم في وقتها وقال لا ما عاد لكن يقولوا كذا كمل والنجم وفي باقي الآيات. قال يعني وسمه إن هي إلا أسماء مسميتهمها منتم ما, ما عند الله فيها مصطفى يعني بين فيها أو بنفس السورة ما هو سافر يعني بعيدا تكون من القولان فلذا ما به ولا رواية حتى في ذرائع البخاري ومسلم الذي بيوم بي الذي روايات بعيدة ما فيها شيء من الروايات بيستنكروا على إذا إذا نفهم من الرواية ما ما هي صحيحة وبعيدة وغريبه ما يمكن تقبلها لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اذن فازه الله ما يلقي الشيطان وما يختم الله والله عليم الحكيم قال ليجعل الله يعني الله خلى ابليس يوسوس لنا في هذه الايات المتشابهه ولا في هذه المواقف اللي يتمنى النبي واخر وقتها ليه خلى الله يعني ممكن خلى إبليس يجي وسوث ما منع ليش؟ قال يجعل الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض هذه بيحط الشيطان وسوثا فتنة الذي في قلبه مرض معهم يعني ما, ما بيصدق بشيء يعترض بها على الدين والقاسية قلوبهم وكذلك القاسية هذه ما بينفع بهم تذكير ولا وعب ولا حيب وإن الظالمين لفي شقاق بعيد هذه يفعل كذا وقاله في شقاق بعيد وفي ضلاله يعني هو بعيد عن الحق وليعلم الذين أوثوا العلم أنه الحق من ربك لكن المؤمنين بيعلموا أنها الحق هذه الآية تشابه يعلمون أنها الحق ويرفع المراد منها حقا أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم تخضع وترضى وتطمئن له ما يجي فيها شك في دينها وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط المستجيم أذي يؤمن يعني وصدق مؤمن بالله بيهدي الله ويوفقه إلى أن يعرف الأشياء هذه المتشاقه اللي هو مريض ما بلا بيدور له الا لا اي حجه يحتج بها ولو ادوب مثل المسلمين اي حجه يحتج على الدين ما بيصدق يالها ما دخل لذلك اذا كان قاعد في حوض الحين يعني بيسمع يعني بي هو يعني يعني اهل البيت كاينين بالدين ومع روح المجايين بالدين وبي يعني بيهم بيغالطوا كذا ما بدروا هو يسوى إنما أهل الدين من بل يعني علماء وكل لما جاء لهم مجبر كذا قالوا صح يعني هو بيكره السادة ويكره أهل البيت <تصفيق> لما قالها لما جاء أنت عند بها ورجع قال آه صح الذولة بيلعبوا علينا هزا قال ربي بيقولوا ما معا ربي يدين وقال ربي بل يدها مبسوطتان سرعة <تصفيق> كيف <تصفيق> ما صدق أنه يلقى له <تصفيق> حاجة هاجة يخرج فيها ولا أي ينتج ذبح فهم هكذا يعني إذا تجي فيهم مرض يفرح بأي حاجة يمكن يعني أي يعني, يعني يصورها إيه قال إذن نفهم إن الله لهاد الذين آمنوا أذى يشتيء من صدق بهديه الله إلى صراط المستقيم وذي ما يشتيء ويدور في فيشتيء الضلال ويشتيا التخريب قال هو يعيش فيه ظلال وفي شقاق بعيد ولا يزال الذين كفروا في مليئه منهم حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم قال هكذا الكافرين هكذا بحتاجوا يقعدوا يشككوا في الدين لو جيله مش وش ماله لو رأوه تيجي نقو كل شيء بحتاجوا يشككوا فيه لما ايش لما يجي لهم احوال القيامه ويرجع معاي درو يجلو والله في جهنم قال حتى تأتي يوم الساعة يعني تقوم الساعة وتقوم القيامة بيروا أهوال القيامة ويرجع ما هنا بيتأكدوا ما عدوا متشكتين لكن وجعد بينفع أو تأتي أو يأتي يوم عذاب يوم عديم ولا يتعذبوا في يوم القيامة ووجع وما عاد هنا ما حين يدرو قال بيبعد الشك في هذا الحال إذن بيقعدوا ويشككوا في الدين مع ما بيروا من وضوح وهذا قال له جيل مش ماجي ما بهم أمل فيهم لا يزالون في مرية لا يزال الذين كفروا في مرية منه شك من هذا الدين ومعانده لهم حتى تأتيهم الساعة لما يتجي علامات القيامة ويرجع معه يدرويشي قلوب أو يأتيهم عذاب يوم بن الله والله يتعذبوا في جهنم ورجع إذا قلت يتعذبوا مع السابر يقولوا ما أبل الله لا يوم هذا قلنا يوم القيامة قال يوم عقيم قال العقيم مش يعني عقيم العقيمة ذي ما في خير ما في خير بيقولوا عادة أنا العرب هذه حرب عقيم لأنها بت ايه لانها لانها بت... مثلا احركه ودمرت خيره ايذاك اعادث بالمبره هذا الحرب يقول حرب عقيم فقالوا عقيم يعني ما يعني يوم عقيم يعني ما فيه أي خير ما بلا كل الشر قال ها هنا حين نرجع يوفي هذا اليوم نرجع ايش برجع يعرفوا برجع يقولوا ها خلاص ما ناس صدق انه نبي وانه صدق باجي يوم قيامة لكن وي عقيم ما عاد هنا فعلن الى هنا ان سوره الحج صفحه 339 من ايه سبع وثلاثين ايه اول الصفحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملخ يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينادعنك في الأمر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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأذيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعتطموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيرِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله اللهم علمنا ما جهلنا وذكنا ما نسينا ومفعنا بما علمتنا وغفر لنا ولوالدينا ومشايحنا في الدين منا يا رحمة الراحمين قال الله تعالى الملك يومئذ لله الآية السابقة قال الله ولا يزال الذين كفروا في م리에 منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم قال الذي القصار بيستمروا على العناد والتشكيك والتكذيب لما تقوم على يعني لما تقوم الساعه يعني تبدا اهوال يوم القيامه ولا لما يدخلوا يعذبوا ويرجع باي باير ما امراضين راضين إلا حين ييجي يروحوا يوم الجمعة ولا حين يدخلوا في جهنم يعذبوا فيها كما قالهم ذي قال برجع يتراجع ويؤمن ويهدد ولكن ما عدنا فعلهم الملك الجمعة إذن يعني يوم يوم يأتي يعني يوم يأتي يوم يأتي مساء يوم يأتي مساء أنا يوم إذن يقولوا يوم إذن مضاف التنوين بدل عن جملة يعني يوم إذن تأتي يوم الساعة،, الساعة أو تأتي يوم الساعة أو يأتي يوم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ ذلك لله ما عاد هنا بلم قال الملك لله يحكم بينهم الملك لله يعني ما بحد بيحكم غير الله هو بينهم بيحكم بين هؤلاء الذين يعاندوا وبين, وبين الرسل والمؤمنين يعني بيحصل فهنادد يعني ما عبد الله قال يحكم حكم ما فيها ايه ما فيها اعراء ولا نحو ولا لا. كذلك باجي حكم يعني مبتوث يحكم بينهم ما بحد حاكم غيره ولا حد يرد حكمه ولا كيف باي قال بعد كيف باي يحكم قال فالذين امنوا نبي فصل لك كيف تحكم الحكم هذا فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم هذه امن وعمل الصالحات عمل ما أمر به كان هذا يكون في جنات النعيم في ذلك اليوم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ما عدنا فعل فأ... يؤمنوا ولا عدنا فعل نمشي في عذاب قال مهين مخزي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزكنهم الله رزقا حسنا كان الناس مأمورين بالهجرة من مكة بعد ما هاجر الرسول كان الناس مامورين بالهجرة حتى أنا يعني إذا ما هاجر واحد ما يعني فهو هالك إلا إذا ما عذر واجبها الهجره إنها بلاد كفر وجبت الهجرة إلى اهل المدينة ها كان بهناس بيهاجروا لكن قالوا بعضهم بيخاف إنها ما يصل ما يصل عند رسول الله يبتل ما يبتل في الطريق ولا يموت عادة ما قد وصل ويعني كأنهم وما قد سبرت لها ذجرة قال الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ما تولى يرزق أنهم الله رزقا حسنا عملوا بالذي عليهم إذا قد هاجر في سبيل الله هاجر إلى, أج... إلى إلى الحق هاجر إلى حيث أمر الله لو مات في الطريق ولو... لو قتلوا في الطريق ولا لو مات في الطريق من مرض ما هم خرب عليه أجرة قد يصل قال الله لا يرزقنهم الله يرزقن حسنه ويعني رزقهم يعني في الجنة. يعني بيدخلهم الجنه ويرزقهم رزق حسن هذا قسم في اسم الله يرزقهم رزق حسن وان الله له خير الرازقين الله كريم وخير الرازقين يعني ما هو يقول واحدهم ذاك ذلك وصلوا اذا حاول الانسان يسعى الى الخير فالله بني اي يتكبر منه وايضا يفهم الانسان ان يبدع في الطريق الى الخير لو ما أتم شيء لو ما يكمل واحد العمل إذا ما استطاع يكمل العمل فلس سهل فالله ما مضيع له لأن الله خير رازق، ما هم عليه ولا شيء بيرزقه رزق كبير لا يدخلنهم أيضا قسم آخر لا يدخلنهم ما دخل يرضون بيقسم إن الله بايد لك خلم هنا بتوكيد بل قسم وبنون التوكيد وبل. لا يدخلنهم الله مدخل يرضونه إما مكان يعني مكان دخول يرضاه يعني في مكان دخلن في مكان يرضه هذا المكان يعني يرغبوه وهذا يعني ما بشي مكان بيرضاه الإنسان ولا يشي قال بعي دخلن في مكان يرضوه يعني كيف عليه يرتاح ولا ولا يعبدهم من يتقلون منه مدخلا يرضونه وإن الله العليم من حليم الله عليم بأحوال الناس وعليم بهم وعليم يعني ما هو ضائع على شيء يقوله إذا ما استروا يكملوه فخلاص وعليم كل إنسان عليم بنياته إذا قد عمل سعى الإنسان في طريقة الخير فخلاص أيضا حليم ما يمكن أيش يعني حليم أيضا بي بي يعني بيتجاود عن واحد إذا ما استطاع يكمل سهل بيعفي ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به إلى نقول ناركم بدأ ينتقل إلى موضوع آخر يقول ناركم حين يقولوا هذا وكذا وكذا ينتقل إلى موضوع آخر يعني كان الأمر ذلك أو الشأن ذلك وبدأ فيه موضوع جديد قال ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الله. لينصرنه الله قال الذي اعتدوا عليه ورجع عاقبهم بمثل ما اعتدوا عليه هذا هو ما حق. في درجة في عليه فعينه ربي كأنه بيقول يعني كان الله بيشجع سارة على إيش على الانتصار إذا إذا حد إيش اعتداء عليك قال وع وعاجب يعني عاجب تنته مقابل الاعتداء ويرجع بغى عليك بعد ثم بغي عليه فإن الله بعينه لينصرنه الله قال كأنه يش يقول إن الإنسان اللي حق أن يأخذ بحقه إذا اعتدي عليه لحق إيه؟ أن يعيش أن يعيش أن يأخذ بحقه لكن بمثل أن يعاقب بمثل الفعل الذي إيه؟ الذي اعتذي عليه به وإذا جاءهم اشتو يعني يضروه بعد ما عاقب قال والله بينصره قال إيه ثم ثم بغي عليه يعني بعد ما عاقب بغي عليه لا ينصرنا إن الله بينصره ويكون معه إن الله العفو غفور لكن كافي يقسم ان يقول هناك افراد ان عفو هناك افراد المناسبة بين هناك عفو الله ان يكون هناك افراد ان يكون هناك ان الله ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون ان ان الله يعني ان الانسان بيكون فيه ولو معك ذلات، ولو معك أخطاء، ولو معك صغير، يعني أشياء صغيرة حلح. قال باقي ايه؟ باقي عشي ربي يعني كأن الإنسان ما بيخلوه من الزلات فلا يقل واحدها لا ما هو ما اللي يربي نهند لي كيف أجوانا قال لا لا, لا ينسوا لأنه الله، إن الله عفو غفور يعني بيتجاوز عن السعب... السهل، بايتجاوز عن أشياء كثيرة، يعني أشياء مثل الصغائر. علي ما هو ذلك ما هو ما هو ذلك والله ان قد حصل ربي والله قال انه ما بيخلو انسان من الزلات فقال إذا بغي عليه قال إذا عاقب بمثل ما عقبه يعني بمثل ما عليه ثم بغي عليه لينصر أنه الله قد يقول واحد ما هو يعني بذل ما ينصره إذا معه الله ولا هفوات قال إن الله عفوز يعني حتى نفسه منه كان ما بحقه يبيه من أيش من جلات ولا هفواز المهم يعطيك يقتل من هذا العام ما مبنى خاص به لا الجلات كانت ما مبعموم ومبغي عليه ربما رب ما يا حمي ما نيم قيده لأن الله لا, لا مدري إن إذا عفوه ما غيره نعم نعم نعم ما هو ما في لا ما مسألة عفوه لأنك مسألة مسألة احتمال آخر بعفون بيفسرها بيقول آخر يعني جلعي جلعي ومن ثم بغي عليه لينصر أنه الله نح في كان فيها معنى التعريب بيعنصره ربي إن ربي عفو غفو. ربي إن ربي عفوه غفور بيعنصره إن إنه إنه الله العفون غفور باين صره ورجع يجي بعد الكلام حين قلنا بانر إن الله العفو نقول نعفو بعد بعدين يقول باين صره بعدين بيقول ان معنى ان يعني ان الله باين صره الله عفو وغفور يعني إذا بده يعفو فانه العفو احسن لكن ما بيظهر المسياك كلام حين يجيبها بعد قال لا ينصر انه بيجيب التعي يعني كان فيها معنى التعلم <تصفيق> ما امشي فمنعرفه كان ثم بغي عليه لا ينصر انه الله ان الله العفو وغفور يعل ليش باينغره قال إن الله الاغفور الرحيم يعني إن الله بيتجاوز عنه ما هم أي ما اخذنا فيه ذلاته ويقول خلاص ما عاد هناث له ودي اظهر يعني بيتجاوز على هذا الشيء على ما تدا عليه يعني اذا لا لا تقدر ودي اظهر يعني يتغاوى ورجع ودي ما استره قال اذا حد عدا عليك كل انت تقاضى ورجع ما بقى عليك بقى عليك علي. بعد آه. ثم بعد ما تقابلت بغى عليه قال فبا ينصرك ربي با ينصرك ربي إنه غفور راحب ما أقول له عفو غفور يعني كأنه إنه يقول إنه عفو غفور وش المناسبة بينها قلنا له بعضهم قالوا إنه عفو غفور يعني إنه باي إنه أحسن له لك. لكن ما في ما هو مناسب للسياس <تصفيق> ما تركيب كذا با ينصرك با ينصرك إنه العفو أحسن من, من الانتقام <تصفيق> طيب ما بشي وين عفيف ينصرنا الله ان الله غفور او هذا تعيل العفو هذا تعيل العفو الله البشر من اعتدى عليهم احد الله ان الله قال ذلك نعم. ذلك بأن الله يوري الليل في النهار حين بانصر الله تمام فبانصر الله اجنا في ما عدنا فا وضع عليه وفي ايات وفي الواقع بايات بتدل على أن العفو افضل من الانتصار وايات بتمدح الانتصار بتقول له ما عليه اذا شي واحد انتصر نفسه في ما عليه هو حق له ما هو يعني هو يعني حق له لكن بآية أخرى عن العفو يعني كأنه أفضل. أن لكم. هذا شيء ما هو بيقول زي. هنا ذا ما ذكر العفو. ما قال إذا شيء ينتصر قال إذا تبا إذا عليهم بأن الله بانصره أن الله العفو الغفور. والنفو أنسب هنا للنصرة. أقل النصرة بأن الله بيتجاوز عنه. يعني عفوه بيتجاوز عنه لا يقدر ما عدل رب الناس الحين من هفواته جل. قال, ذلك, قال ذلك بان الله يولي الليل في النهار ويولي الليل في يولي الليل في ويرجع النهار ويولي في الليل م. ذلك يعني ان الله باينصره لان الله قادر لانه قوي لان الله قدرته كبيره كيف قال ذلك بان الله يولي الليل في النهار النهار في اللي يولي الليل في ويرجع النهار ويولي في الليل يعني حينها أجيب هذا يعني ذحين يقول لأن الله قادر هو بي يحرك ذا القرآن الأرضية كلها الأرض بيدورها كلها ما قاعد ينسر واحد الذي بيحرك الأرض كلها حين يحرك الأرض كلها فقادر على أن ينسر واحد هو بيدورها ويحركها لأن من حركة الأرض حين يدورها قالوا بيجي للونار فذي بيجي يجيب يعني قال أهلذي بيستر يجيب الليل والنهار كيف بيسوي جيلال النهار؟ لانه ما بيحصل الليل ونهار إلا من دوران الأرض نفسها إذا نديد يشير يقوم هذه الكره الأرضية كلها الهائلة يدورها با يشير ما ما هو بعيد عليها أنه دوي إذن لينصر أنه الله ذلك يعني كيف با ينصر فيدسن؟ قال لأنه ذلك بسبب أن الله كأنه قال يحرك الأرض كلها اذا قادر على النصرة لا يشارع للنصر إنه باينصر. قالوا لأنه بالأرض جمعا وإن الله ينفرن له لا قال با ينصره ربي لأن الله قوي يعني قوي الله قادر على نصرته با ينصره قادر على نصرته لجليش لأن الله قال هو ذي بيحرك بي الأرض كلها حتى عب بعضهم بفترة لأنه زالوا ذا الحينة بيقولوا ما بيحصل الليل والنهار إلا اللي من حركة الأرض حول نصها كيف يجيب ليل والنهار بحركة الأرض ما بلأنها أوضح لنا ذا الحينة حين, حين ندري يعني أوضح لنا بالقوة حين اللي بيحرك الأرض كلها الدور، فقادر ما به بي... ما بل أن هناك ما عبر لهم بهذا الأمر ربما ما ما يجهد يستوعبوا هذا المعنى ربما لو عبر لهم بهذا ال في زمان رسول الله إن في حركة الأرض يدورها نما إننا ما اسفخر ولا من رضي يعني ما امرضي ولا من ابتناه ولا من سرق نعم لكن للحين يعني ظهر للحين في شتى الوابل وعبر عن نبينا الليل في النار النهار في النار فله وما بيصير هذا الا بنتيجه يعني بحركه الارض حال نفسها بعضهم حتى بيفسرها تفسير ثاني يلقي الليل في النهار احنا بنقول بيجوب هلال ويرجع يبدا النهار يدخل فيه يدخل فيه قليل قليل لا رجع النهار كله واللي انا بعد فتره رجع يدخل الليل فيه قليل قليل رجع كله هو قال هكذا الحين أصبح حقيقة يعني أصبح شيء أكيد إنه بسبب حركة الأرض حول نفسها لكن بعضهم يفسر يرجع الليل في النهار ويرجع النهار في الليل بأنه قال يدخل يعني بينقص في الليل بعض يعني يدخل الليل في النهار وحيانا يدخل النهار في الليل يعني ينقص من ذا ويزيد فيه ذا إلا حين ما هو يعني مثلا حين يالليل كثير <تصفيق> مثلا الليل مثلا 12 ساعة <تصفيق> دخل فيها النهار نقص من الليل بعض المرات يدخل النهر الليل ينقص من الليل مرة يزيد الليل مرة يزيد النهر بس, بس كل واحد ليل وكل واحد نهار. اه مردو مردو نهار. أيوة بس بس هذا أهل اللي هذا في الليل ويورج الن النهر يعني إنه يعني من الليل. يزيد من الليل ويزيد من الليل من النهر هذا في الواضح ذي السبب هو يقالوا دوران حول الشمس دوران الأضواء الشمس يعني اللي بيصير يحركها ويحرك الكولم كله ويحرك يعني الأرض حول نفسها ويحرك الأرض حول الشمس قادر ينظره. ما ما هو قادر ما ب ما صعب عليه ذلك بأن الله يقول الليل في النهار ويقول النهار في الليل وأن الله سميع عليم بيسمع كل شيء ما يمكن يخفى على شيء بتصير بيتصير بكل شيء ما يمكن أي يعني يخفى على أي شيء لا مدر لا مسمع ولا أي مبصر ذلك بأن الله إذن كونه قادر على هذه القدرة العظيمة يوجي الليل في النهار ويجي النهار في الليل أو قلنا لكم أنه بيحرك الأرض يدور حول نفسه ولا وأيضاً تحرك الأرض يدور حول الشمس هذا بسببه هذا الأمر الأخير قال ذلك بأن الله هو الحق خير الله هو الحق هو قادر اللي الحق هو ذي هو إلى صل فهو قادر على هذا يعني هو ذي عنده قدرة كبيرة ما يعني ما يمكن لأحد ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون أو تدعون من دونه الباطل وذي بتدعوه هو الباطل ما جهد يسويه ما عاده النافع لكم يوم القيامة ولا هو مسبل لكم شيء لأنه باطل ما هو شيء وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هو العلي هو الغالب وال... هو... يعني هو فوق كل شيء هو الذي تكون الكلمة له والفصل له ولا أحده يقيم... يقف أمامه ألم ترى أن الله انذر من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير كان خطاب للنبي ولمن كان يفهم أو, أو أي, أي شخص يفهم قال ما بترون الأرض إن الله بينزل من السماء ماء إلى الأرض وتحولت الأرض وخضرت. وهذا فيه إذن لكم تدفهموا أنه قادر على الإحياء بعد الموت وأيضا هذا فيه تدرون أنه هذه بينعم عليكم بكل هذه النعم يعني تخبر ويجي لكم كافة أنواع الثمار و والفواكه وكل شيء كل حياتكم يعني أساثر حياتكم إذن أي إذن هو الأهل هو الذي يستهيق أن تعبدوه لأنه هو المنعم فيها المعنى يعني القدرة على الإحياء وأيضا كونه منعم لكم والمنعم عليكم هذه يستهدر عبادة ما هو ذلك نام الذي ما بتستبره لا هي ما بتنفع ولا بتذر ولا بتستبر أي خير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف الخبير لطيف يعني يعني علمه يصل الاله كل شيء بيعلم بكل شيء لو كان في خفاء، في الظلام في يعني يعني في ظلمات البحر في قعاره البحار في يعني, يعني, يعني في اي يعني في في في الارض في داخل الارض بيعلم لطيف يعني بيدرك كل شيء بين من كل شيء ما بينعمانع لطيف خبير ايضا عالم بكل شيء لا هو ما بالسماوات ولا ما في الارض كل ما في بالسماوات والارض ولا وان الله له الغني الحميد والله غني ما هو اي ما هي لا ولا هو, يعني ما هو من ومع ذلك هو حميد يعني هو يستحق الحمد والشكر والثناء سواء او ما هو الله القادر على كل شيء هو ذبا يتحكم في كل الأمور هو ذبا المفروض أنكم تدعنوا له وتعبدوه وتترقوا أي شيء غيره ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرأوه الرحيم لأن ما بترى إن الله بيسخر كل ما في الأرض ويعجل لكم من اللي يستهق العباده هذا اللي بينفعكم ولا حجر ما بيستنفع ولا يعني هذا واضح ما يحتاج إلى ما في إشكال طبعاً طبعاً. الله سخر لكم ما في الأرض كل ما في الأرض والعجيب كل ما في الأرض مسخر للإنسان الجبال حتى التراب الشجر الحيوانات كل شيء مسخر للأرض يعني الإنسان يتحكم الإنسان بكل شيء في الأرض كل يعني الجبال هذا كلها بيستخرج منها حديد ومعادن وأنواع كثيرة ال بيستخرج يعني ال كل الثروات ال أشجار بيستفيد منها الحيوانات الحيوانات أيضا مسخرة كي الإنسان بيستعبدها كلها الحيوانات سر كاب سخر الله الحيوانات مثل الجمال والبقر حتى الفيلة في بلاد الهند يستغرب واحد اشتغل واحد هنا فيل وجاءوا عليه طفل يمكن ثمان في ثمانيه راكوا فوقهم ويزوق الفيل بيقود فيل والله ايضا فيل يقود جمل فهذا سخر الله كل شيء سهله يعني لكي يستخدمه الانسان يستفيد منه اذا هذا الذي يستحق ان يعبد وغيره المفروض لا يعمل يعني لا لا لا يعني فعجيب إن إنهم يتخذوا إيه إلى آخر وجعلوه مثل يعني مثل مثل الربي يعبد وويعني يكرم ويأخذ عليهم مثل الله الله.ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ والفلك تجري في البحر بأمر سخر لكم الفلك يعني السفن سخر لكم السفن تجري في البحر بإيه بأمر الله يعني لأنها ما كانت تجري على السفن إلا بالرياح فدي إيه ما بلا الله. أيضاً حتى لو جرت بالأش بالالمعدات بال يعني بال يعني لدينا محركات هذا بيا حبي المصلح منه ولو ولو ان المحرك بيمشيها لكن من هذه خلى المواد هذا منين لا تخرها الله لك خصوصاً كعليها من الأرض أيضاً حتى معرفة الإنسان وتركيب الآلات وتطويره واختراعه منين ما بلعب عقله وإلهام من الله منين جاء عقل من الله كل شيء حتى, حتى التطور في الصناعة والتكنولوجيا هذا كلها تدخير من الله لإنه مكن الإنسان وجعله كل شيء ي ي وجعله عقل يفهمه وأيضا فيه كثير من في كثير من الحالات إذا كل هذا مسخر كل ما في الأرض قال مسخر الله والملك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض هذه الكواكب والنجوم الهائلة الفور كالسفن السفن يمشي يا ربي لكم وينقلكم من بلاد الى بلاد فأمره يعني بالرياح قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض يستغرب واحد عندما يسروا في ذلك أهل الفلق وتوصلوا إلى أن الأرض بتحرك حركة مستمرة على الشمس والقمر يتحرك حركة دائمة على الأيش على الأرض وأيضا هناك كواكب أخرى تدور على الشمس كثيرة وهناك الشمس كذلك تتحرك والمجموعة هذه لها والمجره ايضا تتحرك وكل شيء فيه حركه عجيبه ومستمره ودقيقه حركه ولكن أجرام, اجرام بعضها يعني اجسام يعني مثل الارض ملايين المرات بعضها ولا استدام مره في ما قد استدمناه باي جن يعني دول المشركين بيه خافوا الجنروح حين يرى هذه الاشياء اذا الله كيف النبي يجعل هذا الأشياء بتزاني يعني الأرض ما بتصدمت حين يحفظ لنا الأرض ما تصدم بأي كواكب أخرى ولا بنيجوم أخرى هذا إذن دليل لنا على يعني إنعمة كبيرة على الإنسان وعلى منظر الأرض وكذلك دليل لنا على قدرة الله وعظمته يمسك السماء أنتق على الأرض بلا هو بيمسكها ولا كلها عندي كل الكواكب بتحرك ولا تصدم من هذي بيتحكم فيها كذا ويمنعها الله إذن ألا ينثق السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن إلا إذا أرادوا يشاء فما بيجي يستقام يكون هذا يمكن في الآخرة يجي يكثث حملت الأرض يعني والسماء فدكث أدكث واحدة يصفادم يعني ينته تماما إن الله بالناس لرؤوف الرحيم رؤوف أدفك له. يعني رحيم لك أنت أبلغ من الر... رؤوف بالناس يعني يعني لمسالحهم يفعل كلهم كل ما يصلح أمورهم كل هذه الأمور إصلاحات لأجل الناس هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يقول هؤلاء الكفار الله هو الذي أحياكم ما كان لكم مش. كان لكم تراب ما كان بشار بش أصلا وكان لكم موجودين ورجع من الغذاء والتراب الغذاء ورجع حولكم إلى بشر أحياءكم بعد أن كنتم جمال ثم ايش يميتكم بايميتكم ثم يحيك مبايحكم بعدها يعني قادر هو حين أخلبكم من لا شيء هو قادر على إعادةكم هو أسر على هو سهل يعني على إعادة فلا أي إنسان شك انه بعيده هو قد أوجده من العدم إذا كيف إنه ما يعمل إدريو ورجأ يقول كيف إن الله بايعيدنا بعد ما كنا عظام ورميم بعد ما جئدنا تراب بعيدني ربي، يعني ذولا المشركين دي عبجاد في اليوم الآخر وما بيرضوا قال الله أن يلا هذي أحياءكم ثم يميتكم ثم يحييكم اذا المفروض تنتبهوا تعرفوا إن يعني الله قادر ان هذا الأمر شيء يعني طبيعي، إن أمر واضح يعني تستفيدوا لأنه في التنتو موجودين مثل ما أوجيتكم إذا بايم يعني ما عاد صعب أن يعيدكم عيدهم مرة أخرى، إذن هو الذي ينبغي أن توجه العبادة له، احياكم ثم يميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكفور، الإنسان قال لكفور بيكفر كثير من النعم، يعني كل هذه النعم هذه انعم الله بها عليه، وما هي ذكرها كثير كل يعني لا يخلو الإنسان من نعم الله ولا ثانية واحدة، الهواء ذي عنده. يعني الماء جسمك يحرك كله يعني تستطيع تتنفس تستطيع تنجي تستطيع تبصر تستطيع تسمع تستطيع تياكل تستطيع... كل هذه الأشياء تحتاج رعاية من الله هذا دي بنعم عليكم هذا قال ومع ذلك ما يقابلوا هذا بالطاعة اذا الإنسان كفور ما يشكر الله على هذه النعم كلها يتر... ولا إيه ما يشكر الله عليها المفروض أنه يعني شيء جزء بسيط من هذا ان الانسان يعبد الله عباده مستمره يخضع له خضوع مستمر لا ما بلاجه ولا انا لا غير هذه النعم مهم. فكيف كل هذه النعم اذا الانسان كفور لا يعني كفور يكفر النعمه ما بيشكر النعمة ايضا خصوصا من يعني زاد وطاق حتى رج الى اجى يعبد الأصنام ويجعلها مثل ربي ويجعلها اله ماذا في كفرانه عاد جاي يعني بل حتى جهد بالله وجهد ما جاء بالله وأنكر النهباجي يوم آخر ونهباجي كذا ما عبد الله يعمل بما, بما قال الله لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه قال كل أمة لهم شريعة يدخلوا فيها ويطبقوها فلا جاءوا يشغلوك ليش من تقباتي يعني ليش تشيطي رسول وينكروا رسالته هذا امر طبيعي ارسال الرسل الى الناس وارسال الشرائع كل امه هكذا فلا يجوبه ينكروه عليك وما هو صابر وجنت بشر وجنت كذا وما فقال الله هذا امر طبيعي وشيء هذا معهود في كل يعني من, كل يعني من, من القديم لكل امه جعلنا من سكن يعني شريعه هم ناسكه يعني يعني يعملون بها فلا ينازعنك في الامر لا ايجادك ليش تجي نبي وكيف باجي كذا يعني وش يعني لا ينادي انك في الأمر يعني لا أتم معهم ولا يعني ولا ولا منهم ولا تقصع. فلا ينادي انك في الأمر ودعي إلى ربك استمر في الدعوة إلى الله. الناي الهم، لكن المراد هو الأمر في الهم لكن المراد هو يعني في لا إيه لا يعني لا يتأثر قال الحين يقول لا ت يعني لا يروح لا يجلسك في الفلان يعني نك ينفهم لا تقول لهم مجال إيه يعني نك ينفهم إن الأمراض به هو إن الخطاب له لا ينادي عنا يعني لا ينفع لا ينادي يعني لا يكون تأثر بهم ولا ت... لا تترخى ولا تأثر ولا تبالي بهم و... يعني لا تبالي بهم لأن ما همشي وإيش ودعوا إلى ربك استمر في الدعوة إلى الله انك لا على هدم مستقيم ان في الطريق المستقيم ولا عليك اي باس بدون رضا بالدم برا وان جادلوك اذا زيدوه زي ويجدعوا ما رضوا يحتاجوا يجادلوك قلنا لا اتجادل معهم يخبرهم بالحق حتى ما لهم لما يفهمهم ورجع حرف يتركهم في ذلك جادلوا بعد فقل, فقل الله اعلم بما تعملون الله داربكم ودارب اعمالكم وداري اشتقتكم بكل شيء يعني ما هو اخافي على شيء وهو به اي بايب يعني يعني بايب ايجادي كل واحد على حسب عمله هو في الوضع تهديد الهم ولا ايت لاعب الان في حاله يظهرونهم ما بد يعرفوه العادم ما قدر اقتنعوه قد اقتنعوه وعرفوا عرفوا ان الله حق وعرفوا بما جاء به النبي محمد لكن بناكروا عرف قال إذا ما نعرف ما اعرف اوعد بجادر قال الله دار يعني دار بما تعملون كل اعمالكم ما له ثم وخافي على شيء وذي بيرجع ياديكم ما عرفوا أنا ما علي البلاو ضد بلغت قال إنه بات فقل الله. الله فقل الله أعلم بما تعملون يعني لا أتجاوب عليهم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون ربي قال برجعي برجعي يبينا الصدق ويحكم حين يحكم بينكم وبا تدروا فيما كنتم فيه تختلفون يعني تدروا هذا الدين هو صدق أو ما هو صدق وكان الذي به وهذه حين تنكره قال ربي باحكم بينكم وابن عثره الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان, ذي إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير قال ربي باحكم بينكم بايادي كل واحد يداري بعمله قال مدد ربي بيعلم كل ما في السماء والارض كل شيء في السماء والارض كل حركه تحصل في السماء والارض اي حركه في السماء والارض قال الله بيعلم بها وعلم الله ما ينسى لان علمه ذاتي ما بيوم لنا بايث برينسا. يعني اعظم اللي هو مسجل فيه مليون كتاب معفو. علم الله ما يمكن يتاثر لأنه ذاتي لان الله في علم بالاشياء قبل تحصل لأنه ذي با تسويها ذي متحكم فيه كل شيء وداري وش بيسوى يسوي يعني المخلوقات اللي معها افعال معينه قال اذا علم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض كل شيء ان ذلك في كتاب كل لا قال يعني ما يمكن ينسى إذن حين عبد الله يقول إن ذلك في كتاب ما بلاي لنا هذا المعنى لأن إحنا لأن إحنا ما بنفهم معنى الحسب إلا إذا قدوم مسجل في كتاب ولا قال هذا قدوم مسجل عند ربي إذن يقول قدوم مسجل عند ربي يعني ما يمكن يضيع مثل اللي يبقى... هو مكتوب في كتاب يعني بل أشد بكثير ما هذا أنا أفهم كتاب ما لا إن الإنسان عادة كان العرب إذا ي... شو يشتوي... بيقولون إن الإنسان بنساء إذا هي يحصل الحاجة بيسجلها كتاب قال ها رب كلها في كتاب يعني محفوظة إذن معناها في كتاب يعني أنها محفوظة يبين لنا أن هذه الأشياء لا يمكن تنساها يقول إن ذلك في كتاب يعني أنها كلها محفوظة ما يمكن تنساها ولا يمكن إخفاء الله شيء في كل إنسان بحسب عمله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أمر سهل المعرفة والعلم إن الله هو المتحكم في هذا الكون كله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان مع هذا الامر كلهم مع هذا النعم ومع هذا يعني الفارق بين بين الله وبين هذه الأحجار عذب يروح يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان المفروض ما يعبدون الله قم دار الناس خلق السماوات والأرض وخلقهم وانام عليهم ورزقهم ومع ذلك يعبدون الأثنام ولا معهم شيء من الله من قال يعبدها فهم يعبدون الأثنام ما بيعبدها عنده منها هي الله ونهاي بتخلقهم. مم. تم جارين ومتأكد إن الله هذه خلق السماوات ولا أبداً وقال له من خلقهم لا يقولون إن الله ما بالله ما سألت بيقولوا إن كي الله تنام با تكرر يعني ربي أمر لها نعبتها. نخضع لها ونقدم لها القرابين والنباسة نفعنا وتضرنا وهي نابس تكررنا إلى الله بيقولوا هذا قالوا ما معمشين من الله ما المفروض يجبين ما معمشين من الله يقول لهم كذا قالوا يعبدون ايش من دون الله ما لم ينزل به سلطانه ما نزل عليهم اي شيء حتى يقولوا كذا نعبد هذه نبات كربهم صلاه ربي وما ليس لهم في علم ولا مح أي اي مستند يستندوا اليه ما معهم تفكير صحيح ما معهم اي معلومه صحيحه لان بقى تقول له هو بينفع كيف النبي معك ولا كيف النبي يضرك ولا هو حجر كيف لا واحد جاب يكسرها ما بيسمع واحد ولا بيسبر شيء وانت ذا حجر لو واحد الحين هيلعب قال لا مرة دخل واحد لاقى عنطر الساع على قال قال عندنا فوقه السلام. قال أرب نجيبون الساع وبنو برأسه لقد ها من بارك عليه الساع الك قال ذا ربو ذي عنطر الساع فوقه يعني واضح ما بيسبر حاجة فيه واحد بيتكسر تسويه ما بده أنت ليه سبرك أنت بس تبا يسبر جوا إله جوا إله أنت ليه بتسوي يعني ما مع... يعني حتى التفكير ما عم أي تفكير صحيح ولا عم أي خطأ ولا أي يعني أي شبه حتى في أكون هذا إله إذا لا يكن شيء من الشرع من ربي وحي ولا شيء قال لهم يسوى عبد الله سلام ولا بأي حاجة حدلية ولو شبهة تبقى بينهم يعبدوا عيش إذا ما يكن أعلم أي عذر حتى لو يجي ناقش واحد وقال هي قالوا غير نبوثنا كذلك لم يكن أعلم ما بلغ رأينا قالوا آبائنا كذلك فعلوا أو وجدنا آبائنا كذلك فعلوا قال نعم قال يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم بيعهم ما نعم أي معرفة صدق ما بلا كذا وما للظالمين من نصير قال ولا هرجع جاء ذو الذي بيذبر كذا قال ما عدا حد ناصر لهم ما عدا حد حامي لهم من ربي ما ذو لا ما هم نسويه منه هذا الأصنام والحجار والآليات بيعبدوهم دون الله ما يسوي شيء ولا حد نافع لهم ما لهم أي نصير ما يعني الناس نصير يعني حامي من أي عذاب الله واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر قال المفروض مثل الزوارة يجيهم على خطر عظيم خطر عظيم من جهنم وهم في غفلة شديدة وبعد عن المنعم لهم والمنعم عليهم بكل النعم والقادر على كل شيء والذي يرزقهم وينفعهم القادر على النفع والقادر على الضر وهم في غفله ويروحهم بدولهم شجار ويجيهم مثل خفلان المفروض بروهم هم بده لا هذه في ده الحاله ما يصدقوا بواحد يندلهم اه المفروض ان يفرحوا لو جا واحد يندل من هذا العيش من هذا الضلال من هذا الضياع ولكن بالعكس بيجي واحد يجي يقول بهذا يعني يشي نبههم ولا شيء قال جاء باي الطامر بي كان قوي يعني يتكلم يعني من الخلف. قال ايش وإذا تلا عليهم آياتنا بينات وقلنا المفروض أنهم قال يعني أنهم في ضلال وضياع وتيه يفرحوا بأي واحد يجي ينقذهم لكنهم بلعت قال إذا تتلع عليهم آياتنا بينات واضحة وأنهم ما, ما عرفوا ما يفهموها بينات يعني واضحة بحيث أنهم يستطيعوا يفهموا منها كيف جاءوا موقفهم قال تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر بجي فيهم غضب وتقول تكلب وجيهم يعني بيه <تصفيق> بيجي عليهم يعني بتحول صورهم من شدة الغضب. <تصفيق> أن يعني الإنكار. في, في يعني الإنكار والغضب على إيش على عليهم. تعرف في وجوه الذين كفروا المُنكر يكذبون يصدون بالذين يتلون عليهم آيات لما يق بات تمره الذي عليهم الآية من الغضب الرسل أو غيره. يعني ليش بيخرب عليهم الذي بي على آل هاتهم ذي كذي يكادون يسطون قال الصط يعني الصط يعني يسطون يعني, يعني قال الوثب بعض بيقول ال يعني الأشي يعني الهجوم كان يعني يطمر عليه يستل عليهم يستلفه يكادون يسط يسطون بالذين يسلون عليهم آياتهم قل أفعى نبيءكم إذا بيتصلوا في حالة حجيبة بيتأثروا يتضرروا يعني تقلبوا جههم تقلموا صورهم كما قري عليه من القرآن آيات كما جاء آيات واضحة قال لين الجل القضاء الحين يشتم حق عليهم طريقة هو بيقول أفهم أنبيهم لأن ذلك يعني أنتم تردد يا الشر وتستمتعوا من هذا الحين تأثر وتضرروا من هذا الحين ها أخبر لكم عكر من ذي هذه بيجي لكم إذا إذا الحين أنتم تضرروا حين ما تأمنوا في فوزكم بي <تصفيق> تقتاظوا غضب كبير وتغضبوا غضب شديد اقول, أقول لكم شو على احد اثر عليكم من ذا اقول بشر من ذلكم النار عقبا باقي نار جهنم عثر من ذا <تصفيق> نتيجة النتيجه ايش نتيجه يعني عنادكم وعدم يعني الايمان وعدم <تصفيق> يعني وعدم محاولتكم سخير واقعكم قل اف بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا يعني دي ما كفر به وبئس المصير يعني مع ايش نار كفر دي بيعد بيعد الله ثنامي دي قال كلما اذاتنا عليه اياتنا بيينات تعرف وجه الذين كفروا المنكر يكادون ان الذين يثنون عليهم اياتنا قل هم ذالا يعني اذا قل لهم عد باجي لكم اشد من ذا ما هم بلاث يقفوا بذ الحين وتحارقوا وتغطابوا بالجأي لكم عد جهنم من بالله الله يعني إذا بدهم عد عادي وأنفس ما الان يا أيها الناس بس المصير نعم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له قال يا أيها الناس لا يضرب الله مثل يعني يصيغ لنا مثل أثر المثل هو الكلام الذي يجيه في واقعة وكلام بيجوا فيها بلاغه وكلام بيجوا فيها مؤثر حتى أنه بي يعني بيقنع الخصم مع رب الله كما قد بها مثل قد بيستعملها الناس بيجي ليستجلوا فاعل الناس يعني في مواضع ثاني في قضايا ثانية كانت ضرب مثل بايض رب الله مثل بايض كلنا مثل فاستمعوا له انتبهوا ركزوا قال إن الذين تدعون من دون الله حاصلتنا من هذه الداعوة لي يخلقوا ذبابا ما جهتم يخلقوا ذبابة وهي عدسة يعني من حيوان ما يعني شيء بعيد ذبب ذبابة كان اللي بتعبدوهم ما جهدهم يخلقوا ذبابة ولو يجمعوا ولو يجمعوا كلها ما سترو يخلقوا ذبابة وحده ولا جهدهم تجمع كل الخلف ما هو ما بالله النا ذو الأذي ما ذراح يو ذب الأبدهم قال ما يخرقوا ذبابة قال ليس لن يخرقوا ذبابا ولو يجمعوا له و إن الذباب عاد لو الذي الذباب عليهم شيء لو يجو مع السكري سكري هذا الذباب <تصفيق> عليهم ما عاد يسترون لحقوها <تصفيق> ما عاد يستروي لحقوها قال وإن يتلبهم الذباب شيئاً لا يستنجده منه ما عجال من حقوه لو جلب الذباب عليهم حاجة ما يستروي لحقوه ما عاد أولا باجم آلها. ما بيرضاه في قلوبه الإنسان عندهم كما احد اعتدى على ما يتأثر يعني ينتدم بذبنه وماذا تباها أبوها أبوها قال ولا يقول له ذبابه قال شي اللي عليهم ما مستروا انتقموا الأنفسهم ولا مستروا يحافظوا على يعني حقهم قال إذن يعني بين للناس كيف ضعفهم وحضارتهم ما يمشي عاد الدبابة أشكال منهم عادها بيتحرف واتطهر ويسبر ما لا ما يسبروا ولا أحد على الحجاب ما ذا بالحجاب قال لو شل الذباب عليهم شي ما مستنقضوا منهم في الحجاب ضعف الطالب والمطلوب بيقولوا ضعفهم الطالب يعني هم اللي رجعوا الحقوها والمطلوب اللي ضعفه ضعفه ما بعدهم ضعف ما بعدها بعدهما الذباب هذا تفسير الكثير من المفسرين بضعف الطالب والمطلوب الطالب يعني, يعني ألف والمطلوب لكن بالتفسير جميل للإمام الهادي وأنسب قال الطالب هنا يعني في الواقع الناس بيطلبوا من له تنفعهم وهم يعني وهذا فيه حجارة وضعف إلى بعد الحدود. إنجي يطلب لي من حاجة ما جاء ده يعني إنه إنه حاجة ثقيفة فيه. حاجة يعني يعني تقلل من شأنه. يجي هو بيعبد. إيه بعيب بعيب يعني مسكين ما بلع. مس يعني الحين بظهر. يجي يطلب لي حاجة ما بسبني. حاجة ما جاء ده قال ما جاء ما جاء ده إيش تصنع الدبابة ولا تندب من الذبابه ولا تسترجع من الدبابة اذا الذي من ضعف وهي ايضا ضعيفه اذا هذا المعنى هو مناسب جميل ضعف الطالب يعني يذع بدها ويطلب منها شيء والمطلوب هي ضعيفه كل من ضعف ان الانسان يذع منها فهو خفيف عقل وابلع وضعف من نفسه واهان نفسه اللي يطلب من حاجه ما ينسوي بشيء ولا هي ولا بسر بسر ولكن هذا هو طرف اما في المعنى الاول هم ما يطربه لا إذا عم ما إيه إيه لا إيه لا إيه لا إيه لا لا لا وح. وح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما, ما أجهزهم يطلبوا ولا مأهم ما إرادة ولا مأهم ما شيء. ولا هزال يطلبوا لا تطلبهم جمال نعم يعني ما بلا على تقدير لو طلبوا لو با يشبروا يطلبوا ما مستروا يلحقوا كذلك معنى جميل لما الطالب حاجة. يعني يذي يطلبهم قال ما أحقره وهم ما أحقرهم هذه الآله هذه ما بسر ترد عن نفسها ولا من الدبابة يعني خصوصا بعد هذا حين يعني هذه الافلام ما استر تسنع الذبابة ولا استر تنكذشي من الذبابة في حذيره إلى بعد الحدود وذي أبو جاء وحدي وضعف صعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله ولا عظمه ما جعلوا لله مكانة حين حين يروحوا عبد الأثنان فيعتقدوا يعني يجعلوا يسموها باسم الإله هذه هو خاص بالله جعلواها شريكة مع الله يجعلوا يعني صفات الله جعلوا الاشياء ضعيفة ما يجي هما عظم الله وحين يروح يتأجج لوهم يعبدوا الله ويعبدوها ما يعني ما عظم الله ما حين يعبدوا غير الله, الله إيه لأنه ما لأن ما العبادة هذا الخضوع مفروض ما يكون إلا لله حين يعبدوا غير الله فما عظم الله ما قدروا الله حق قدره يعني ما يعني جعله في مكان ما عظموه إن الله لذويه عزيز دهوهله قوي قادر على كل شيء عزيز ما يمكن احد ياخذ على شيء ولا يفعل عليه يعني ولا أحد شيء ولا أحد يسوي لي شيء حامل الذاتي ما ده ده ده ما, ما وهذا ذي هو قوي عزيز هو, هو إله فذ ذي هو قادر على إنه ينفعك ترجع لأن يرجع بها ضر يعني أنت ولا دفع, دفع ما مضره هذا ذي هو قوي عزيز بقى يمكن ينفعه وبقى يمكن هو, هو المفروض توجه العبادة له. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير قالنا الله بيخبرنا أن الله بيختار من الملائكة رسل إلى أي جلال الانبياء إلى الرسل من الأنبياء يعني بجبها الرسل يعني مثل جبريل عليه السلام الله استخSPاه وجعله رسول إلى محمد وقال إلى كثير من الأنبياء فالله بيختار رسل من الملائكة وبيختار رسول من البشر وعمر طبيعي هو ذي له هذا الأمر هو ذي وداري بكل شيء فلا يجيل استنكر ليش يختار ليه ليش من الله اختار محمد يجيل رسوله يجيل استنكر عليه الله هو ذي بيختار والله هو, هو عالم لأنه بيقول إن الله يصطفي من الملائكه في رسله ومن الناس إن الله سميع بصير بيدرك كل شيء ويبصر كل شيء هو داري من هالأنسر من هذي بيضم هذي هو ذاري بكل واحد وش باي وش وش يتفعل وش بيته؟ من <تصفيق> هذه اهل هذا أهل لهذا ال... لهذا المهمه <تصفيق> يعلم ما بين ايدهم وما خلفهم وداري بين أيديهم دار الملائكه والرسل الذين اصطفيهم من الملائكة <تصفيق> رسلا ومن الناس, <تصفيق> الرسل. من الملائكة من الناس. ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم <تصفيق> وما خلطهم يعني ما بتحصل في الماضي هذيك عمله ها؟ يعني هو دارب بأحوالهم كلها هذيك يتفعله كله داربه به كل تصرفاتهم بما مضى. في, في المدة الماضي. وكذلك هذيك في المستقبل هو شبي يسوه إذن يعيني اختارهم الله ما يعني اختارهم لأنهم أهل هذا المن يعني هم الذين مأنسب أن يقوموا بهذا الأيش المهمة ما بيختار أي واحد كذا. ما بيختار عشوائي الله داري وداري إن هذا أحسن من يقوم بهذا العمل؟ هو أهل نعم فلا يجوك تتنكر على ربي وأيضاً الأمر إلى الله ويدخل دخل الإنسان قل لا تختار ذا قال لأس قال أي قال يا إِنْ الله ترجع وَإِلَى الله الامر الأمور هي إلى الله ما دخل الإنسان من دون نظر إلى أن الله يعني أن الله دارب الناس ودارب بال بالرسل هؤلاء ودارب الملائكة يعني بالرسل الذي يختارهم من الملائكة والرسل الذي يختارهم من الأشب والبكر وذلك يعني بكل أحوالهم ما مباعوا وما سياتي اذا حين اختارهم يختار له وأنزب واحد يكون بالمهمة وأيضا مش دخالكم اختار الله هذه اختار هذه بدا إلى الله ترجع الامور الأمر الأمور كلها مفروضة إلى الله يعني يزوج ما بدا لا يسأل ايه عما يفعله ايش وهم يسألون موسيقى يصطفين ما قال إن الله بيختار يعني الله يستفي من الملائكة رسلًا يعني كان الشيء يعني معتاد إنه في اعتاد في على هذا. على الرسول على الرسول. إلا لكن إذا هو يعني إنه الشيء اللي بيعتاد أصبح كالعادة. يتكرر ليش عبارة عن هذا المضاد. لا هذا هو من الله. يعلم قال لي. إلى الله يرجع الأمور إذاً ووأيضًا الأمور كالأمور كلها الحكم أيضًا لله ما لكم دخل. هو ال الأمر إيه بيده. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ان اخبار المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قالوا بعضهم بركعوا واسجدوا يعني الصلاة لأن الصلاة هذه كبرى ذكرها الحالها كتاب تفصيل. قال وعبدوا ربكم. وعبدوا ربكم في كل الأمور. على هذا الصلاة من بينها قال ربكم وفعلوا الخير وافعلوا الخير يعني كل خير يقربكم الى الله سواء واجب او اجل أو مندوب او اي حاجه باثه معاكم نعم افعلوا الخير لعلكم تفلحوا افعلوا هذه الاشياء كلها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ما الخير يجلك في يعني راجين الفلاح يقول لعلكم يعني راجين للفلاح افعلوا هذا و... راجين انكم بتنجحوا وان باحصل لكم الخير في الدنيا والاخره نعم. يعني إن المفروض الإنسان يقدم على الطاعة ويمتثل ما أم... ما أراد الله وهو راجي إن الله بيعش بعجاد خير على ذا نفعله هكذا إذا الإيمان نح من ت تفعل الطاعة وتسوي ذيك أمرات ربي اللي جل أجين عليك والجل أج يعني يصير خير إذا افعلوا هذا راجين وأنتم ترجون الخير ما هو يفعل واحد وكأنه ما حصل شيء. جيه واحد يصلّي مثله ما هو ما تقولنا ربي بحر السوابر إلا بعض ما بيصلّي إلا غصباء ولا جيه لا جيه بصدق ولا جيه فراسة ما بيصدق نيه صلّي هي ما ودارين فيها فائد هي ما هو بصدق إن ما هو جاله منها ألف فائدة قال وإذا فراسة المنافقين قالوا إذا قال ويرثها قال مكسارة إذا ما هم رأينه باقيهم الخير كل ما يعني شيء فيه خير مكارم الاخلاق قال اعطاء الناس ومعونه الناس مساعده الناس صله الارحام كل شيء فهذا قال هي افعلوا هذا لعلكم تفلحون يعني ورجو الفلاح قالوا لعل ما شاء من الله بده ترجا يعني إن الله بده بدهني يحصل اذا اراد الله شيء يحصل ما بشي بده يعني معنى الترجي هذه الاشياء معنى القلب قال ما في ما يفلح اذا الرجاء هنا قال مفرض من الناس إذن افعلوها راجين من الله ان الفلاح راجين انفسكم الفلاح اذا المفرض لك ها ليش ما يقول يعلمون لا شيء كذا انكم انك تفعل إنك هذا وان مريعنا باجره سهل لا, لا, لا لانك قد لا ما يد يا صاب دي لا كنا كذا يعني ما هو ضروري يقول يعني يقول واحد ها ما جاهل علم والله انك تبلنتك لا قصدي ما لان هي هي جمل واجبات لا يدري الا الله ايش بسبب هذا باي باي, باي, باي في الحياة ايه لكن يدري ايش تيسال وينتظر يعني شو معنى ينتظر ان الله باي يعني بايحول حياته الى اخر انه باجي الى اخر قال إذن هذا المفروض في كل عند ما مارس الانسان العباده عندما حييت يا ربي يريع انه يعني ينتظر انها بتثمر بات انفعه فلذا هذا بيشجع الانسان على اداء جميع الواجبات بيشجع الواجب فطع ويشجع الواجب يعني ما, ما يعني الرجال ما بيشو ضعيف الناس آه. بيقدموا على عبادات ويشجعوا تكاليف ولا بيشو يعني اهتمام كبير بانه بيجي لهم ثواب وانه يفرح بهذا الامر فلذا بيجو فيهم ضعف وهم بايه الفلاح يعني النجاح أنه رب أنه يحصل خير تسبر دنياه ويسبر آخر يجي واحد راجي هذا الأمر قالوا من الآن صليت الأرحام مثل هذا قالوا أنه بتنفع واحد في الدنيا والآخر فينفع للخير بتنفع واحد بتقييم قالوا يعني بتقييم يعني بتقييم وصعيش وصناع المعرفة قال تقييم مصارع السوق في إسلام الإنسان يجي له في حياته بيطول الله في عمره بيزيد الله في الرزم هذا في كثير من الأشياء بتمع في الدنيا، وأيضاً في الآخرة قدوة ذاك. بيقولوا ذا الحين بي على الإنسان في أعماله في الدنيا، التاجر والمزارع يبذل جهد عجيب. يقولي أهيل الثمره وقولي رعي عنا بايع لها فايدة، آه. والتاجر بايع يروح يسوق الحين ولا بيبيع بيعشترى يسوق بدري واحد وفي برد ولا كذا ويروح ويتمر منهنا لهنا، ويذهب هذا وذا يجيب بين قبار وبين شمس وكله. ولا تعال مري يعني باجرها ضرب با يتحمل بعضهم لو ما بيستري يتحرك في لا بيدق بيجي اي في نعمه وباقي فيه رزق الله يباجي ربح بيتحرك لو مريح بعضه في ليش بيقول يعني كانهم ايمانهم بالربح بيخليهم يشجعهم لو كيف ما مثل المفروض اذا في هذا في, في في في العباده يجون انسان راجي للاهل رجل الثواب مريء إنه باجل أجر ما يعني حجيب على كل عبادها بيأديها في شجع عليها ويرغب فيها وينشر ويزيد تحاول قالنا قال إيش لعلكم وإيش لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا في الله يعني مطلوب يعني قال إيش ابذلوا جهدهم في الله يعني من أجل الله ونصرة الله ونصر الدين لله ابدلوا جهدهم قال معنى الجهاد حتى ما هو ما بالله ما معناه القتال بس الجهاد يتبرد جهاد يعني مجاهده النفس الجهاد في الله يعني لأجل الله كيف جهاد لأجل الله يعني انك تفعل كل ما أمر الله من ضمنها قتال الأعداء يعني حتى لو أدى بك الأمر إلى أنك فحب نفسك فحب وقتك فحب رغباتك فحب مال فحب كل شيء لأجل لله ما بلدنا الأمر بيقول جاهدوا يعني كأنه قالوا حتى جاهدوا فيه من المفاعلة يعني حتى كأنه يعني انكم تكون يعني إذا بع طرف آخر ولا شيء آخر بي يحاولي يعني يقاومه كل شيء إنك تتقلبه تجاهده يعني تغلبه حتى في المجاهده هذا مثلا إذا جاهد الكفار بإنكم ت... يعني ابذلوا الجهاد زيادة حتى تغلبوهم بتجاهدوكم انتو بتجاهدوا ما بيصيروا مجاهد اهل بين أشخاص بين طرفين يعني كان حتى تنتصر يعني زيدوا من الصبر زيدوا من الاجر من, من, من يعني ايش من افراغ الوثع كل ما تستطيعوا ليكم اجه حتى تغلبوا في في, في في في في هذا الامر في الجهاد قال جاهدوا في الله حتى الجهاد يعني حتى الجهاد الجهاد ايش تمام هو كان يشيل الضروري يزيد واحد ببلاد كان بعفي بيقول هم من الجهد ولا من الجهد قال من الجهد يعني الجهد يعني التعب ولا من الجهد يعني الطاقه قالوا يعني على كلا المعنين تبذل طاقتك وتجاهد نفسه ولا تبذل ولا تبذل اللي في ايش في جهاد يعني في الجهاد هو اجتباكم اذا المفروض جاهدوا في الله حق جهاد قال لأن الله اجتباكم اختاركم واجتباكم الله اختاركم لهذا المهمة ولنصر الدين الله اذا تجاهدوا جاهدوا حد الجهاد يعني الجهاد الحد يعني, ب... يعني بكل ما تستطيعوا قالوا لنا الله يعني ما عدت إيش يعني ما عدت عت... عت... تكافر ولا عدت تكافر قالاش في سبيل الله إن... انسر الى نفسك نفسك هي لله هذه خلقت النفس هي لله وايضا طيب هي بصل الله مقابل هذا النفس الجنه ما هي مشكلة مالك هو من الله قبل أن يكون لك وأيضا إذا عفان تبا يكون مقابل فيه عجيب وهو الجنة إذا ما عدي يغلى شيء في سبيل الله يعني يبذل الواحد كل ما يستطيع يبذل طاقة يبذل وسعة في نفر الدين الله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما أيضا ما جعل عليكم من إيش من ضيق ولا شدد عليكم ولا عسر عليكم في الدين وييسر مسهل يعني المفروض أنكم تحاولوا إيش تفعوا الى, الى, إلى رضا الله بكل ما تستطيعوا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين يعني كأن هذه ملة أبيكم إبراهيم الله على ملة ملة أبيكم إبراهيم لأنكم حين تفعلوا هذا الأمر من البجاية لأنه قال الأول أمر قال الذين عملوا لك عوشيه هذا انركعوا واسجدوا الخير لعلكم وجاهدوا كل هذا هو ملة أبيكم. هذا العمل عمل ملة يعني هو دين او هذه الملة وهذا العمل هو عمل مله ابيكم قد يوم مثل مفعول مطلق يعني ها جاهدوا وافعلوا هذه الأشياء ملة أبيكم هذا دين أبيكم. هذا دين ابيكم ايه <تصفيق> دا دين, دي ولا دين جاهدوا يعني افعلوا جاهد فعل مثل ملة ابيكم يفعلوا هذه الأشياء مثل ملة أبيكم، طبعا. مثل مثل مذملة أبيكم الآن عد في هذا أيضا به تشجيع للعرب وتشجيع للناس قال حين هذا هو دين أبوكم أبيكم إبراهيم،, إبراهيم. فأنتوا يعني المفروض أنكم تسعوا إليه وترغبوا تنشطوا إليه مثل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل بعض يقول إبراهيم هذه سما المسلمين أمم محمد سماه المسلمين من قبل الحين قالوا من ذريتي أمم سماه مسلمات لقال ان الله يعلم من من ذريته امه ثم مسلمه قالنا سماهم هنا قال الله دي سماهم مسلمين قال هو يعني انهم جاهدوا في الله الله سماكم المسلمين من قبل من قبل جه القران من عهد ابراهيم وفي عهد كثير من الانبياء بنسميكم الله مسلمين بيقول برجع جي ناس كذا وكذا وهم مسلمين برجع يغير مسلمين وهم كذا وكذا نعم فالله سماكم مسلمين من قبل جه القران وفي هذا القرآن وفي هذا إذا هو يعني الله سماكم المسلمين من قبل أن ينزل القرآن وفي هذا يعني وفي هذا القرآن ايضا سماكم مسلمين هذا يعني أنه ذكركم الله فانتوا المفروض انكم تقوموا بآه باعباء هذه المهمة وتدرون الله قد مدحكم وشرفكم أيش تكونوا أهل هذا المدح لهذا المدح وهذا الآيش التشريف من الله قال ليكن الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قال يكون الرسول شاهدا عليكم يعني شاهدا عليكم اذ يعمل اذ من بهو يعني يشهد له وفي ايش اذ يرفض ويكبر الانقياد له يكون الرسول شاهد عليه وانتم شهداء على الناس يعني كانه جعل لكم مكانه كبيره فريده بيقولوا اهل البيت عليه السلام من هذا في اهل البيت حتى وهذا الايه من قوله يا الذين اركعوا جعل الله جعلهم مكانة وشرفهم وهم الوحيدين الذي فيه اختيار واصطفاء ما ظهر من الأحاديث والآيات إذن هنا حين يقول يا أيها الذين آمنوا ولو أن الكلام فيه عموم آمنوا لكن من مراد إلا إيش أشخاص إلا, إلا أهل البيت من ذرية النبي لأن الله قال, قال إمام المنصر بالله لأن الله قال من لتعديكم إبراهيم ما كل الأجل ما كل أمة محمد من إيش بيقول يعني أمة محمد من ذرية إبراهيم فأنا إنه قال يعني تكونوا عاد بيفترقوا على هو يتباقم يعني اختارهم ما به ناس في اختيار إلا أهل البيت آه. هذه في أحاديث دلت على اختيارهم من بين يعني من بين سائر الناس وطبعا المراد به أهل الحق منهم على كل حال ذي قال اختارهم لأنه قال من ذريتي منهم ثانيا قال لي تكون الرسول عليكم شهيدا وأنت تكون شهداء على الناس يعني كل القائم يعني الذين من أهل البيت الداعين إلى الله والداعين إلى الحد بأجم شهداء على الناس يعني في لا كل لا. زمان برجع يجي يبعث الناس في ذاك الزمان ورجع يقول قد دعاكم فلان يعاكم فلان مثلا نصحكم فلان وانتوا وانتو مار ريسولا مثلا بأجي يشهدوا يقول هذا الذي قاموا معنا وذورا ما قاموا معنا في كل زمان وفي كل مكان يعني بايكم الآئمة قالوا والعلماء هم القائمين بهذا الأمر همذي يكونوا شهداء على الناس لأنهم برجع يقولوا هذا لا قاموا مع الحق وهذا لا ما قاموا بايشهدوا على الناس وطبعا كل هذا الأشياء ما بلا في إشتيره يعني حسب تحديد الناس انهم يصرحوا يعني احوالهم لا رجع جي هذا الوقت رجع جي هذا الوقت يعني لا تقف فد القائم بأمر الله من أهل البيت تكون فده ورجع جي, جي يوم القيامة يشهد عليك <تصفيق> ولا فالله ده رئيب من قرر يشهد عليك ما بلاك أن عد يصور لك هذا الموقف الهبرية أجي أشياء يعني تصورها وتراها أكثر وجي محسوسة أكثر فيتأثر فيك إذن قال وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة إذن أنتم أقيموا الصلاة وآتوا الذكاء وعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يعني أعطوا قالوا أن يعني أهل البيت في هذه الآية <تصفيق> من أبداية كلها من أبداية في حين جاءت بها قال ليكون الرسول عليكم شهيدا يعني كأن يعني يا أيها الذين أعملوا اركعوا واسجدوا وفعلوا وكذا وهو اجتباكم ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا جهادا على الناس فاقيموا الصلاه إذن حينكم انتم مهمتكم كبيره اقيموا الصلاه واهتموا بإقامة الصلاه واعطوا الزكاه وامتثلوا كل يعني لان هذا شيء ضروري امتثال الدين حتى ايش تستطيعوا ان تنجحوا في الناس واتقوا بالله تمسكوا بالله يعني قبل كل شيء ومع كل شيء وما معها فرق بالله والرجعوا اليه هو مولاكم هو الصاحب الذي هو الشيء الذي يعتمد عليه فنعم المولى نعم المولى نعم الصاحب والنابع الله ونعم النصير هو الذي ينصركم ويحميكم من كل ايش من كل مكروه هنا